حدثنا سعيد بن يحيى ا ل أ م و ي حدثني أ ب ي حدثنا ابن جريج عن عبد الله بن أ ب ي م ل ي ك ه عن أ م ا س ل م ة أ ن ه ا ذ ك ر ت أ و ك ل م ة غيرها ق ر ا ء ة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين يقطع قراءته آ ي ة آ ي ة قال ابو داود سمعت أ ح م د يقول ا ل ق ر ا ء ة ا ل ق د ي م ة مالك يوم الدين حدثنا عثمان بن أ ب ي ش ي ب ة وعبيد الله بن عمر بن ميسره المعنى قال حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان يزيد إبراهيم عن عن أبي ذر قال كنت رديف رسول الله صلى الله ذر رسول وسلم وهو عن عن حسين الحكم التيني قال صلى عتيبة على حمار والشمس غروبها ورسوله فقال هالك الله قال فإنها هل قلت أعلم عند عين أين تدري تغرب تغرب في عين حامل. حدثنا ا م ح محمد بن عيسى حدثنا حجاج عن ابن جريح قال أ خ ب ر ن ي عمر بن عطاء ان مولا لابن ا ل أ س ق ع رجل صدق أ خ ب ر ه عن ابن ا ل أ س ق ع أ ن ه سمعه يقول إ ن النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم في ص ف ة الله ف س أ ل ه إ ن س ا ن أ ي آ ي ة في ا ل ق ر آ ن أ ع ظ م قال النبي صلى الله عليه وسلم الله لا إ ل ه إ ل ا هو الحي القيوم لا ت أ خ ذ ه س ن ة ولا نوم حدثنا أ ب و معمر عبد الله بن عمرو بن أ ب ي الحجاج المنقري حدثنا عبد الوارث حدثنا شيبان عن ا ل أ ع م ش عن شقيق عن ابن مسعود أ ن ه ق ر أ أ ي ت لك فقال شقيق إ ن ا ن ق ر أ ه ا ائت لك يعني فقال ابن مسعود أ ق ر أ ه ا كما علمت أ ح ب إ ل ي حدثنا هنال حدثنا أ ب و م ع ا و ي ة عن ا ل أ ع م شقيق عن ش قال قيل لعبد الله أ ن ا ن ا سنقرؤون الآية حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب و حدثنا سليمان بن داوود المهري اخبرنا ابن وهب اخبرنا هشام بن سعد عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم قال الله عز وجل لبني إ س ر ا ئ ي ل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حقه ت و ف ر لكم خطاياكم حدثنا جعفر بن مسافر حدثنا ابن أ ب ي فديك عن هشام بن سعد ب إ س ن ا د ه مثله حدثنا موسى بن إ س م ا ع ي ل حدثنا حماد حدثنا هشام بن ع ر و ة عن ع ر و ة أ ن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها قال نزل علينا أنزلناها وفرضناها يعني الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا سورة أنزلناها وفرضناها قال أبداود سورة فقرأ مخف حتى أتى على هذه ا ل آ ي ا ت ح د ث ن ا ا منسى م س إ ع ي ل ح د ث ن ا حماد عن ع ب د ا ل ل ه بن شداد عن أبي عن عن شداد ا عذرة ع ئ ش ة رضي الله عنها أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن دخول الحمامات ثم رخص للرجال أ ن يدخلوها في المياه د حدثنا محمد بن قدامة حدثنا جرير وحدثنا محمد بن حدثنا محمد بن جعفر حدثنا المثن بن بن بن عن منصور عن جميعا شعبة جرير جعفر ي سالم ابن ابي الجعب قال ابن المثنى عن ابي المليح قال دخل ن س م ة من اهل الشام على ع ا ئ ش ة رضي الله عنها فقال ممن ا ن ت م قلن ا من اهل الشام قال لعلكن من الكوره التي تدخل نسائها الحمامات قلنا نعم قال يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرأة تخلع في غير بيتها الا نعم اني من بينها وبينها اما سماء ما امرأة ثيابها بيتها ما في غير هتكت قال أبو داود هذا حديث جرير وهو أتم ولم يذكر جرير أبا داود وهو ولم حديث هذا يذكر مليح جرير جرير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أ ح م د بن يونس حدثنا زهير حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن أ ن ع م عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها وستجدون فيها لها العجل بيوتا يقال الحمامات ستفتح لكم أرض العجل فلا نفساء يدخل النهر الرجال إلا بالأذر ومنعوها النساء إلا وامنعوها مريضة أو حدثنا عبد الله بن محمد بن نفيل حدثنا زهير عن عبد الملك بن أ ب ي سليمان العرزمي عن عطاء عن يعلى أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم ر أ ى رجلا يغتسل بالبراز بلا المنبر إذا وصعد ف حدثنا م الله و أ ى عليه ثم ق ل الله عز وجل حيي ستير يحب الحياة والستر اغتسل إن فإذا عز حيي يحب ح ستير أ د ك محمد فليستر د ث ن ا ح م بن أ ح م د بن أ ب ي خلف حدثنا ا ل أ س و د بن عامر حدثنا أ ب و بكر بن عياش عن عبد الملك بن أ ب ي سليمان عن عطاء عن صفوان بن يعنى عن أ ب ي ه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قال ابو داود الاول اتم حدثنا عبدالله ابن ابن ابن عبدالرحمن مسلمة عن مالك عن عن نضر عن زرعة جلس ر ه ابيه د عن ق كان جرهد هذا من اصحاب الصفة قال من جرهد ج ل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا وفخذي منكشفه فقال اما علمت ان الفخذ عوره حدثنا علي بن سهل الرملي حدثنا حجاج عن ابن جريد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكشف فخذك ولا تنظر إ ل ى فخذ حي ولا ميت قال ابو داود الأموي ف م ل ت حجرا ثقيلا فبينا امشي فسقط عني ثوبي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ عليك ث و ب ا ولا ت م ش و عراه حدثنا عبد الله بن م س ل م ة حدثنا أ ب ي وحدثنا ابن بشار حدثنا يحيى نحوه عن بهد بن حكيم عن أ ب ي عن جده قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما ن أ ت ي منها وما نبقى قال احفظ عورتك إ ل ا من زوجته أ و ما ملكت يمينه قال قلت يا رسول الله إ ذ ا كان القوم بعضهم في بعض قال إ ن استطعت أ ن لا يرينها أ ح د فلا يرينها قال قلت يا رسول الله إ ذ ا كان أ ح د ن ا خاليا قال الله أ ح ق أ ن ي س ت ح ي ا منه من الناس حدثنا عبد الرحمن بن إ ب ر ا ه ي م حدثنا ابن أ ب ي فديك عن الصحاح بن عثمان عن زيد بن أ س ل م عن عبد الرحمن بن أ ب ي سعيد الخدري عن ابيه ل ن صلى ل ل ا عليه عرية عرية وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عرية الرجل ولا المرأة إلى عرية المرأة ولا الرجل إلى الرجل ينظر يفضي ثوب في ولا فو المرأة إلى المرأة تفضي في、فو. حدثنا إ ب ر ا ه ي م بن موسى أ خ ب ر ن ا ابن ع ل ي ة عن الجريري وحدثنا مؤمل بن هشاري قال حدثنا إ س م ا ع ي ل عن الجريري عن نظرة رجل من عن ابي ل ط ف ا ة عن أ ه ر ي ر ة قال قال رسول رجل رجل امرأة امرأة وذكر وسلم ولا ولدا أو والدا الله صلى الله عليه لا إلى إلى إلا قال يفضين ثالثة فنسيتها حدثنا عمرو بن عون اخبرنا ابن المبارك عن الجريري عن ابي نضره عن ابي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استجد ثوبا سماه باسمه اما قميصا او عماما ثم يقول اللهم لك الحمد انت كسوتنيه ابو نظرة فكان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اذا لبس احدهم ثوبا جديدا قيل له تبلى ويخلف الله تعالى حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس عن الجريري ب إ س ن ا د ه نحوه حدثنا مسلم بن إ ب ر ا ه ي م حدثنا محمد بن دينار عن الجريري ب إ س ن ا د ه ومعناه قال الثقافي قال قال داود الوهاب أبا الجريري عابل عن علاء النبي صلى الله داود والثقافي لم سلمة صلى عليه وسلم قال أبو أبو عبد بن وحمد سعيد عن عن عن فيه يذكر نصير الفقافي حمد سلمة سماعهما واحد حدثنا نصير بن بن حدثنا حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد بن يعني عن الله أبي ي أ ومن ب أبي مرحوم عن ر و م ع سهل بن, بن م ع اكل ذ بن أبيه أنس عن أن من أ رسول عليه الله الله وسلم صلى قال طعاما ثم قال الحمد لله الذي أ ط ع م ن ي هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا ق و ة غفر له ما تقدم من ذنب وما تاخر ورزقني ه من غير حول مني ولا ق و ة غفر له ما تقدم من ذ م ه وما ت أ خ ر حدثنا إ س ح ا ق بن الجراح ا ل أ ذ ن ي حدثنا أ ب و النضر حدثنا إ س ح ا ق بن سعيد عن أ ب ي ه عن أ م خالد بنت خالد بن سعيد بن العاق أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ت ي ب ك س و ة فيها خ م ي ص ة ص غ ي ر ة فقال من ترون أ ح ق بهذه فسكت ا ل قوم فقال ائتوني ب أ م خالد ف أ ت ي بها ف أ ل ب س ه ا إ ي ا ه ا ثم قال أ ب ل ي و أ خ ل ف ي مرتين وجعل ينظر إ ل ى علم في الخميصه أحمر أو أفخر ويقول س ن ا س ن احمر ه وسناه يا في خالد جلام ا أم ل ب ب ش ة الحسن حدثنا ا إ ر ه ي بن موسى حدثنا الفضل بن موسى عن عبد المؤمن بن عبد بن ب حدثنا عن المؤمن الحنفي عن موسى موسى خالد الفضل الله ي د ة سلمة عن عم ق او ل الثياب إلى ت كان أحب ر س ل ا ل ل ه ص ل ر صلى الله عليه وسلم القمير حدثنا زياد بن أ ي و ب حدثنا أ ب و سميله قال حدثني عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بعيده عن ابيه عن ام عن أبيه ب سلمه ي ر عن بديل بن, ميترة عن شهر بن عن أثناء بنت حوشف أثناء قال كان يدكم الله صلى الله عليه وسلم برسول الرسل صلى إلى حدثنا ق ت ي ب ة بن سعيد ويزيد بن خالد بن موهب المعنى أ ن الليل يعني ابن سعد حدثهم عن عبد الله بن عبيد الله بن أ ب ي مليكه عن ا ل م س و ر بن م خ ر م ة أ ن ه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ق ب ي ة ولم يعط م خ ر م ة شيئا فقال م خ ر م ة يا بني ينطلق بنا إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت معه قال اضح فادعه لي قال فدعوته فخرج إ ل ي ه وعليه خباء منها فقال خبأت هذا لك قال فنظر إ ل ي ه زاد بن موهب م خ ر م ة ثم اتفقه قال رضي مخرمة ق ا ل قتيبة أبي ابن عن م ل ي يسمن ة لم حدثنا محمد بن عيسى حدثنا بن عن ي س ى ح د ابن أ و و ع ا ة و ح د ث ن ابي محمد يعني ا ن ع س ى عن شريك عن ع شريك ث مليكه ا ن بن أبي زرعة عن, المهاجر الشامي عن ابن عمر ابن قال ا لم يسمد ث البسه الله يوم ا ل ق ي ا م ة ت و ب ا مثله زاد عن أ ب ي عوال ثم تلهب فيه النار حدثنا、مسدد. حدثنا أبو عوالة. قال توب مذلة. حدثنا بن أبي شيبة. حدثنا أبو النضر. حدثنا عبد الرحمن بن ثابت. حدثنا حسان مسدد عبد عثمان ثابت بن النضر بن بن عن أبي بني بن、الجرشي. عن ابن عمر. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عوالة قال الجرشي قال الله الله مذلة عمر وسلم بقوم من رسول أبو أبي أبو أبي توب شيبة عطية عليه صلى تشفه فهو منهم الله موهب وحسين الرملي حدثنا يزيد بن بن بن بن يزيد خالد يزيد علي بعض قال حدثنا ابن أ ب ي ز ا ئ د ة عن أ ب ي ه عن مصعب بن ش ي ب ة عن ص ف ي ة بنت ش ي ب ة عن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها قال خرج رسول مرق مرحل شعر زكري إبراهيم وسلم أسود حسين وعليه وقال الله صلى الله عليه العلاء حدثنا حدثنا الزبيدي يحيى من بن بن حدثنا إ س م ا ع ي ل بن عياش عن ع ق ي ل بن مدرك عن ل ث م ا ن بن عامر عن عتبه بن عبيد السلمي قال استكسيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكساني خيشتين فلقد ر أ ي ت ن ي و أ ن ا أ ك س ى اصحابي حدثنا عمرو بن عون حدثنا أ ب و ع و ا ن ة عن ق س ا د ة عن أ ب ي برده ق ا ر قال لي أ ب ي يا بني لو ر أ ي ت ن ا ونحن مع نبينا صلى الله عليه وسلم وقد أ ص ا ب ت ن ا السماء حسبت أ ن ريحنا ريح الطبخ حدثنا و ث ل ا ث ي ن ب ع ي ر م أو ث ل ا ث و ث ل ا ث ي ن ن ا ق ة ف ق ب ل ه ا ح د ث ن ا موسى ب ن إ س م ا ع ي ل ح د ث ن ا ح م ا د ع ن ع ل ي بن زيد ع ن إسحاق ب ن ع ب د ا ل ل ه ب ن ا ل ح ا ر و أ ن رسول ا ل ل ه ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م ا ش ت ر ى ح ل ة ب ب ض ع ة و ع ش ر ي ن ق ل و ط ا ف أ ه د ا ه ا إلى ل ي ط ا ب و بن ا موسى ب ن إ س م ا ع ي ل ح د ث ن ا ح م ا د و ح د ث ن ا موسى ح د ث ن ا س ل ي م ا ن ي ع ن ي ا ب ن ا ل م غ ي ر ة الخطاب عن حميد بن حميد ه ل ا ن عن أبي بردة غال خ ل على ت عائشة ر ض ي الله عنها ف أ خ ر ج ت إ ل ي ن ا إ ز ا ر ا غليظه مما ي ص ن ع باليمن وكساء من التي يسمونها ا ل م ل ب د ة ف أ ق س م ت بالله أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض في هذين ا ا ل و ب ي ن حدثنا إ ب ر ا ه ي م بن خالد أ ب و ثور الكلبي حدثنا عمر بن يونس بن القاسم اليمامي حدثنا إكرمة بن إكرمة عمرو ح د ث ن ا أ ب و ز م ا ل حدثني عبد الله بن عباس قال لما خرجت ا ل ح ر و ر ي ة أ ت ي ت عليا رضي الله عنه فقال ت هؤلاء القوم فلبست أ ح س ن ما يكون من حلل اليمن قال أ ب و زميل وكان ب ن عباس رجلا جميلا جهيرا قال ابن عباس ف أ ت ي ت ه م فقالوا مرحبا بك يا ابن عباس ما هذه الحللل ما ي ل قال د رأيت على رسول على الله صلى الله ما الحلن صلى عليه وسلم أحسن ما يكون أحسن من الحلن قال أ ب و داود اسم أ ب ي زميل سماك بن الوليد الحنفي حدثنا عثمان بن محمد ا ل أ ن م ا ط ي البصري حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الرازي وحدثنا أ ح م د بن عبد الرحمن الرازي حدثنا أ ب ي أ خ ب ر ن ي أ ب ي عبد الله بن سعد عن أ ب ي ه سعد قال ر أ ي ت رجلا ببخارى على ب غ ل ة بيضاء ا عمامة ء عليه خز س و د فقال نفض كسانيها رسول الله صلى الله هذا عثمان والإخبار رسول صلى عليه وسلم في حديث حدثنا ي ح د ث عبد الوهاب بن ن ج د ة حدثنا بشر بن بكر عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثنا ع ط ي ة بن قيس قال سمعت سمع رسول الرحمن بن قال حدثني أبو عامر مالك يمين ما وسلم عبد الأشعرية بن غنب أبو أبو حدثني قال والله الله الله صلى أخرى كذبني أنه أو عليه وسلم ي قال و ليكونن و ل أمتي من أ ق م ي س ت ح و ن ابو ل خ داود وعشرون نفسا من أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم أ و أ ك ث ر لبثوا الخز منهم أ ن س والبراء بن د م ل م ة ع ن م ا ل ك عن, مالك عن ع ن عبد الله بعمر بن عمر إ ن عمر بن الخطاب ر أ ى ح ل ة سيراء عند باب المسجد ش ب ا ع فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم ا ل ج م ع ة وللوفد إ ذ ا قدموا عليك فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في ح ل ة عطارد ما قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن ي لم أ ك س ك ه ا لتلبسها فكساها عمر بن الخطاب أ خ ا له مشركا ب م ك ة حدثنا أ ح م د بن صالح حدثنا إ ب ن وهب أ خ ب ر ن ي يونس و عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن سارم بن عبد الله عن أ ب ي ه بهذه القصه قال ح ل ة استبرق وقال فيه ثم ابي إليه بجبة وقال تبيعها وتصيب بها ح ا ج ة حدثنا موسى ب اسماعيل حدثنا حماد حدثنا عاصم ا ل أ ح و ل عن ابي عثمان ا ل ن ه د ي قال كتب عمر إلى بن كان هكذا وهكذا عثبة ابن النبي أسبوعين وأربع حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عمر عليه عن وسلم ما سليمان فرقد الحرير إلى إلا صلى الله وثلاثة نهى حدثنا حدثنا أن عن ابن عبد فرعون <تصفيق> قال <تصفيق> سمعت ابا صالح يحدث عن علي رضي الله عنه قال أ ه د ي ت إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم حله سيرات ف أ ر س ل بها إ ل ي فلبستها ف أ س ي ت ه ف ر أ ي ت الغضب في وجهه وقال إ ن ي لم أ ر س ل بها إ ل ي ك لتلبسها و أ م ر ن ي ف أ ط ر ت ه ا بين نسائي ع ل ي بن ابي طالب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي وعن لبس المعصر وعن تختم الذهب وعن القراءه في الركوع هذا قال عن ا ل ق ر ا ء ة في الركوع والسجود حدثنا موسى بن إ س م ا ع ي ل حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن إ ب ر ا ه ي م بن عبد الله بهذا زاد ولا أ ق و ل نهاكم حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد أهدى سندس يديه بن عن بن عن أنت بن أن النبي صلى الله عليه وسلم من سندس فكأني أنظر إلى يديه تذبذبان إسماعيل مالك الروم الله فلبسها موسى ملك وسلم مستقة إلى صلى إلى علي عليه زي ثم بعث بها إ ل ى جعفر فلبسها ثم جاءه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني ل ب ص ل ى اعطكها ل ل ه ل وسلم ل ي إني ه ب ع لتلبسها قال فما أ ص ن ع بها قال أ ر س ل بها إ ل ى أ خ ي ك ا ل ن ج ا ش ي حدثنا م خ م د بن خالد حدثنا روح حدثنا سعيد بن أ ب ي عروبه عن ق ت ا د ة عن الحسن عن عمران بن حسين ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا أ ر ك ب الارجوان و ل ا أ ل ب س المعطفر واومئ ل ألبس القميص المكفف بالحرير قال أ و الحسن إ ل ى جيب قميصه قال وقال أ ل ا وطيب الرجال ريح لا لون له أ ل ا وطيب النساء لون لا ريحة قال سعيد كره قال إ ن م ا حملوا قوله في طيب النساء على أ ن ه ا إ ذ ا خرجت أ م ا إ ذ ا كانت عند زوجها فلتطيب بما شاءت حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهي بن الهمداني أخبرنا المفضل يعني بن عن عياش بن عن أبي الحصين يعني بن بن أخبرنا يعني ابن عن بن الله المفضل فضالة عياش عباس ا موهي ل ق ب ا الحطين ن أبي وصاحب لي يكنى لنصلي بإيلياء وكان من أبا عامر رجل من المعافر لنصلي وكان قاصهم رجل قال ص ه م ر ج من ابو ل ل يقال أ أ له ر ي حسين ا الصحابة قال ا ن من ة ل ح أبو فسبقني صاحبي إ ل ى المسجد ثم رددته فجلست إ ل ى جنه ف س أ ل ن ي هل أ د ر ك ت قصص أ ب ي ر ي ح ا ن ة قلت لا قال سمعته يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر عن الوشر والوشي والنسف وعن م ك ا م ع ة الرجل الرجل بغير شعار وعن مكامعه ا ل م ر أ ة ا ل م ر أ ة بغير شعار و أ ن يجعل الرجل في أ س ف ل ثيابه حريرا مثل الاعاجم أ و يجعل على منكبيه حريرا مثل الاعاجم وعن النهبى وركوب النمور ولبوس الخاتم إ ل ا لذي سلطان قال أبو داود الذي تفرد به من هذا الحديث ذكر الخاتم حدثنا حدثنا حدثنا أبو به بن حبيب حدثنا روح تفرد ذكر يحيى هشام من عن محمد عن, عبيد عن علي رضي الله عنه قال نهي عن مياسر ا ل أ ر ج و ا ن حدثنا حدثنا قبيل حدثنا موسى بن إ ابراهيم ع حدثنا بن سعد حدثنا ابن شهاب الزهري عن ع ر و ة بن الزبير عن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في خ م ي ص ة لها أ ع ل ا م فنظر إلى أعلامها لما سلم قال, قال ابو, داود أبو جهل فإنها بن ا ه قال أبو حذيفه من بني علي بن كعب بن غان حدثنا عثمان بن أ ب ي ش ي ب ة في آ خ ر ي ن قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن ع ر و ة عن ع ا ئ ش ة نحوه و ا ل أ و ل أ ش ب ع حدثنا مسدد حدثنا ن ا ا ل م عمر مولى أسماء غ ي زياز ر ة بن عبد أبو ب حدثنا ن الله ت أبي ب ك رايت ق ل ر أ ابن عمر في السوق اشترى ثوبا شانيا ر أ ى فيه خيطا أ ح م ر فرده ف أ ت ي ت أ س م ا ء فذكرت ذلك لها فقالت فأخرجت مكفوفة يا جارية ناوليني جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم جبة طيانسة الجيد والكمين والثرجين بالدين رسول صلى عليه وسلم جبة جبة حدثنا ابن نفيل حدثنا زهير حدثنا خصيف عن ا ك ر م ة عن ابن عباس قال إ ن م ا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمه من الحرير ف أ م ا العلم من الحرير و س د الثوب فلا ب أ س به حدثنا النفيلي حدثنا عيسى يعني بن يونس عن سعيد بن أ ب ي ع ر و ب ة عن ق ت ا ل عن أ ن س قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن حدثنا م العوام قمص من بهما ا الحرير السفر كانت ن بن بن ولزبير عوف في في حكة ح قسيبه بن سعيد حدثنا الليث عن يزيد بن أ ب ي حبيب عن أ ب ي أ ف ل ح ا ل ه م د ا ن عن عبد الله بن زرير يعني الوافقي خ ي علي بن أبي أنه الله عنه سمع طالب بن ثم قال إن هذين حرام على بكور أمتي حدثنا ر بكور ا م أمتي على ح عمرو بن عثمان وكثير بن عبيد الحمصيان قال حدثنا ب ق ي ة عن الزبيدي عن ا ل ز ه ر عن انس بن مالك أ ن ه ح د ث أ ن ه ر أ ى على أ م كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بردا سيراء قال والسيراء المضلع بالقذف حدثنا نصر بن علي حدثنا أ ب و أ ح م د يعني قالت نعم ن ع م ن الزبيري حدثنا مسعر عن عبد الملك بن ميسره عن عمرو بن دينار عن جابر قال كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجوارب قال مسعر فسالت عمرو بن دينار عنه فلم يعرفه حدثنا هزبه ة بن خالد الازدي حدثنا همام عن قتاده قال قلنا لأنث يعني ابن مالك ا ل ح ج ا ل ل الله ع ل ي ه و س ل م ق ا ل الحبرة د ث ن ا احمد بن ي و ن س ح د ث ن ا ز ه ي ر ح د ث ن ا عبد ا ل ل ه بن ع ث م ا ن بن ق ث ي وعن س ع ي د بن ج ب ي ر ع ن ابن ا ب ع س ق ا ل قال, قال ر س و ل ا ل ل صلى الله ه ع ل ي ه و س ل م ا ل ب س و ا من ث ي ا ب ك م ا ل ب ي ا ض ف ا ن من ه خ ي ر ثيابكم و ك ف ن و ا فيها موتاكم وان خ ي ر الثقفي ك م يجل ا و ي ن ب سائر ل ا د ث ن ف ي نفيلي حدثنا مسكين عن الأوزاعي وحدثنا عثمان بن أبي شيفة عن وكيع عن الأوزاعي عن حسان المكدر أبي وكيع نحوة عن عن عن عطية عن شيفة محمد بن بن بن عن جابر بن عبد الله قال أ ت ا ن ا رسول الله صلى الله عليه وسلم ف ر أ ى رجلا شعيبا فقال أ م ا كان يجد هذا ما يسكن به شعره و ر أ ى رجلا آ خ ر وعليه ثياب وسخه فقال أ م ا كان هذا يجد م ا أن يغسل به ثوبه حدثنا دون قد نعم من فقال مال قال أي أتاني من الإبل والغنم الإبل والخيل قال فإذا أتات حدثنا عبدالعزيز ل مسلمة ل ه بن ا ق ع حدثنا عبد ل يعني ابن محمد عن زيد يعني بن أ س ل م أ ن ابن عمر كان يصبغ لحيته ب ا ل ص ف ر ه حتى تمتلئ ثيابه من ا ل ص ف ر ه فقيل له لم تصبغ ب ا ل ص ف ر ه فقال إ ن ي ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها ولم يكن شيء أ ح ب إ ل ي ه منها وقد كان يصبغ ثيابه كلها حتى عمامته حدثنا أ ح م د بن يونس حدثنا عبيد الله يعني ابن إ ي ا د حدثنا إ ي ا د عن أ ب ي ر م ز ة قال انطلقت مع أ ب ي نحو النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت يونس بردي أخضرين عمر أبي عليه إيسى شعيب عن عن عن مع الغاز قال هشام جده هبطنا بن بن بن حدثنا مسدد حدثنا حدثنا رسول فقال ل وعلي ل يا عبد الله ما فعلت الريطه فاخبرتك فقال الا كسوتها بعض اهلك فانه لا باس به للنساء حدثنا قال قال هشام يعني ابن الغاز ا ل م د ر ج ة التي ليست بمشبعه ث حدثنا م الزمشقي إسماعيل بن عياش شرح مسلم ا عياش ا ن بن عن بن عن عن فيل ل ل شرح عبد شفع بن عمر ولا صلى المورده ل عليه ل ه و س قال أ ب علي اللؤلؤي بن ا ه وعلي ثوب مصبوغ و بعصر م ر فقال ما ذ ا فانطلقت فقال فأحرقته أن ا ل النبي صلى الله عليه وسلم ما صنعت في ثوبك فقلت ا ح ر ق ه قال ا ف ل تزوجه بعض اهلك قال ابو داود رواه ثور عن خالد فقال مورد وطاووس قال م ع ف ر حدثنا محمد بن حزابه حدثنا إ س ح ا ق يعني ا بن منصور حدثنا إ س ر ا ئ ي ل عن أ ب ي يحيى عن مجاهر عن عبد الله بن عمرو قال مر على النبي قال ن أحمران م فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم عليه عليه عليه يرد النبي أخبرنا حدثنا بن أبو كثير عن رجل من بني ح ا ر ث ة عن رافع بن خديد قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ر أ ى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رواحلنا وعلى خموط إبلنا أكسية فيها أكسية عثل حمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ل ا أ ر ى هذه الحمره قد علتكم فقمنا سراعا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفر بعض ببلنا ف أ خ ذ ن ا ا ل أ ك ف ي ة فنزعناها عنها حدثنا ابن عوف الطائي حدثنا محمد بن اسماعيل حدثني ابي قال ا بن عوف الطائي و ق ر أ ت في اصل اسماعيل قال, قال كنت كذلك عند زينب امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصفه لها فبينا نحن يوما عليه ثيابا رسول وسلم رسول امرأة بمغرة الله الله لها اذ الله طلع صلى رسول وسلم الله صلى الله عليه وسلم فلما راى المغرس رجع فلما رات ذلك زينب علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كره ا ما فعله فاخذت غسل ت ثيابها ووارت كل حمره ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع فطلع فلما لم ير شيئا دخل حدثنا شعر يبلغ شحمة يبلغ أذنيه و ر أ ي ت ه في ح ل ة حمراء لم أ ر شيئا قط أ ح س ن منه حدثنا م س ج د حدثنا أ ب و معاويه عن أ ب ي هلال ق ا رأيت رسول ل صلى الله عليه وسلم على ه بن م ا يخطب عامر ل وعليه وعلي ى بغمة أحمر رضي برد ل ل ه عنه أ ا م ه ي ع ب عن ح د ث ن ابيه محمد ن ك ث ر أخبرنا م م ا عن ق ت ا د ة ع ن م ط ر ف عن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها قال ت صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ب ر د ة سوداء فلبسها فلما عرق فيها وجد ريح ف ص و ف فقذفها قال و أ ح س ب ه قال وكان تعجبه الريح الطيبه ن سلم ل أخبرنا يونس بن عبيد عن عبيدة أبي خداش يونس عبيد عبيدة ثميمة ج جادة ي ي م عن أبي يعني ابن سليم ابن قال وموسى قالوا حدثنا حماد عن أ ب ي الزبير عن جابر أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح م ك ة وعليه عمامه سوداء حدثنا الحسن بن علي حدثنا ابو ا س ا م ة عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حري عن ابيه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامه سوداء قد ارخى طرفها بين كتفيه وصرعه النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانه حدثنا محمد بن اسماعيل مولى بن هاشم حدثنا عثمان بن عثمان الغطفاني حدثنا سليمان بن خربوذ حدثني شيخ من اهل المدينه قال سمعت عبد الرحمن بن عوف يقول عممني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسد لها بين يدي ونخل حدثنا عثمان بن أ ب ي ش ي ب ة حدثنا جرير عن ا ل أ ع م ش عن أ ب ي صالح عن ابي هريره قال ا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبسته قال ثوبه, وأحد جانبيه خارج ويرقي ثوبه على حدثنا موسى م س بن إ ع ي حدثنا حمده سماد الزبير جابر عن عن أبي عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصماء وعن الاحتباء في ثوب واحد حدثنا النفيلي و أ ح م د بن يونس قال حدثنا زهير حدثنا ع ر و ة بن عبد الله قال ابن, ابن قشير ابو الجعفي حدثنا معاوية بن أبو بن نفيري قشير قرة مثل حدثني أ ب ي قال أ ت ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رفق من م ز ي ن ة فبايعنا و إ ن قميصه لمطلق ا ل أ ز ر ا ر قال فبايعته ثم أ د خ ل ت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم قال ع ر و ة فما ر أ ي ت م ع ا و ي ة ولا ابنه قط إ ل ا مطلقي أ ز ر ا ر ه م ا في شتاء ولا حر ولا يزرران أ ز ر ا ر ه م ا أ ب د ا حدثنا محمد بن د ا و د بن سفيان حدثنا عبد الرزاق أ خ ب ر ن ا مع م ر قال قال الجزري قال ع ر و ة قالت عائشه رضي الله عنها بين نحن جلوس في بيتنا في في نحن نحر جلوس الظهيرة قال قائل ل أ ب ي بكر رضي الله عنه هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا متقنعا في س ا ع ة لم يكن ي أ ت ي ن ا فيها فجاء فاستألت الله الله رسول وسلم صلى عليه فاذن فاذن له فدخل حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابي غفار حدثنا أ ب و ت م ي م ة الهجيري و أ ب و ت م ي م ة اسمه طريف بن مجابر عن أ ب ي جري جابر بن سليم قال رايت رجلا يصدر الناس عن ر أ ي ه لا يقول شيئا إ ل ا ق د ر و ا عنه قلت من هذا قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت عليك السلام يا رسول الله مرتين قال لا تقل عليك السلام ف إ ن عليك السلام ت ح ي ة الميت قل السلام عليك قال قلت أ ن ت رسول الله قال أ ن ا رسول الله الذي إ ذ ا أ ص ا ب ك ضر فدعوته كشفه عنك و إ ن أ ص ا ب ك عام س ن ة فدعوته انبتها له و إ ذ ا كنت ب أ ر ض غفراء أ و فلاه فظلت راحلتك فدعوته ردها عليك قال قلت اعهد الي قال لا تسبن أ ح د ا قال فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاء قال ولا تحقرن شيئا من المعروف و أ ن تكلم أ خ ا ك و أ ن ت منبسط إ ل ي ه وجهه إ ن ذلك من المعروف وارفع إ ز ا ر ك إ ل ى نفس الساق ف إ ن أ ب ي ت ف إ ل ى الكعبين و إ ي ا ك و إ س ب ا ل ا ل إ ز ا ر ف إ ن ه ا من ا ل م خ ي ل ة و إ ن الله لا يحب ا ل م خ ي ل ة و إ ن امرئ شتمك وعيرك بما يعلم فيه فلا تعيره بما تعلم فيه ف إ ن م ا وبال ذلك عليه ن ف ي أحدثنا ز ي ر أحدثنا موسيقى موسى بن ع قال ب ة عن س م ابن الله قال عبد أبيه عن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إ ل ي ه يوم ا ل ق ي ا م ة ف قال أبو بكر إ ن أ ح د جانبي إ زار يسترخي إ ن ي لاتعاهد ذلك منه قال لست ممن يفعله خيلاء حدثنا موسى بن إ س م ا ع ي ل حدثنا أ ب ا ن حدثنا يحيى عن أ ب ي جعفر عن عطاء بن يسار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 بينما رجل يصلي مسبل الازاره ق ا ل له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضا فذهب فتوضا ثم جاء فقال اذهب فتوضا فقال له رجل يا رسول الله ما لك أ م ر ت ه أ ن يتوضا ثم سكت عنه قال إ ن ه كان يصلي وهو مسبل الازاره و إ ن الله لا يقبل ص ل ا ة رجل مسبل حدثنا حفظ بن عمر حدثنا ش ع ب ة عن علي بن مدرك ك ن عن أ ب ي ز ر ع ة بن عمرو بن جرير عن خرشه بن الحر عن أ ب ي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال ث ل ا ث ة لا يكلمهم الله ولا ينظر إ ل ي ه م يوم ا ل ق ي ا م ة ولا يزكيهم ولهم عذاب أ ل ي م قلت من هم يا رسول الله قد خابوا وخسروا ف أ ع ا د ه ا ث ل ا ث ة قلت من هم يا رسول الله خافوا وخسروا فقال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب او الفاجر حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان عن الاعمش عن سليمان بن مسكر عن خرجه بن الحر عن ابي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم ب ذ ا والاول اتم قال المنان الذي لا يعطي شيئا الا منه ا هارون بن عبد الله حدثنا ابو عامر يعني عبد الملك بن ع م ر حدثنا هشام بن سعد عن قيس بن بشر التغليبي قال أ خ ب ر ن ي أ ب ي وكان جليسا ل أ ب ي الدرداء قال كان بدمشق رجل من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له ابن الحنظليه وكان رجلا متوحدا قال فرق فقال لما يجالس الناس إنما هو صلاة فإذا فرق فإنما بنا الدرداء الدرداء أهله له فمر تسبيح وتكبير حتى يأتي أبي كيف ونحن عند هو هو أبو حتى تنفعنا تضر ولا قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم س ر ي ة فقذف فجاء رجل منهم فجلس في المجلس الذي يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل إ ل ى ج م د ك لو ر أ ي ت ن ا حين التقينا نحن والعدو فحمل فلان فطعن فقال خذها مني و أ ن ا الغلام الغفاري كيف ترى في قوله قال ما أراه إلا قد قطر فسمع بذلك آ خ ر فقال ما أ ر ى بذلك ب أ س ا فتنازعا حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سبحان الله لا ب أ س أ ن يؤجر ويحمد ف ر أ ي ت أ ب ا الدرداء سر بذلك وجعل يرفع ر أ س ه إ ل ي ه ويقول أ ن ت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول نعم فما زال يعيد ع ل ي ه حتى إ ن ي لاقول ليبركن على ركبتيه قال فمر بنا يوما اخر قال له أ ب و الدرداء ك ل م ة تنفعنا ولا تضرك قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المنفق على الخيل كالباطق يده ب ا ل ص د ق ة لا يقبضها ثم مر بنا يوما اخر قال له أ ب و الدرداء ك ل م ة تنفعنا ولا ت ض ر ق قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الرجل خريم ا ل أ س د ي لولا ق و ل جمته و إ س ب ا ل إ ز ا ر ه فبلغ ذلك خريما فعجل ف أ خ ذ ش ط ر ة فقطع بها جمته إ ل ى أ ذ ن ي ه ورفع إ ز ا ر ه إ ل ى أ ن ص ا ذ ساقيه ثم مر بنا يوما آ خ ر فقال له أ ب و الدرداء ك ل م ة تنفعنا ولا تضره فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إ ن ك م ق ا د م و ن على إ خ و ا ن ك م ف أ ص ل ح و ا رحالكم و أ ص ل ح و ا لباسكم حتى تكونوا ك أ ن ك م ش ا م ة في الناس ف إ ن الله لا يحب الفحش ولا التفحش قال أ ب و داود وكذلك قال أ ب و نعيم عن هشام قال حتى تكونوا ك ا ل ش ا م ة في الناس ح د ث قال موسى عن سلمان ا ل أ غ ر وقال هند ا عن ا ل أ غ ر أ ب ي مسلم عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال هند ا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل الكبرياء ردائي و ا ل ع ظ م ة إ ز ا ل ي فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار حدثنا أ ح م د بن يونس حدثنا أ ب و بكر يعني ابن عياش عن, الأعمش عن ابراهيم ل أ ع عن م إ عن ع ل ق م ر عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل ا ل ج ن ة من كان في قلبه مثقال ح ب ة من خردل من كبر ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال خ ر د ل ة من إ ي م ا ن قال أ ب و داود رواه القسملي عن ا ل أ ع م ش مثله حدثنا أ ب و موسى محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا هشام عن محمد عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن رجلا أ ت ى النبي صلى الله عليه وسلم وكان رجلا جميلا فقال يا رسول الله إ ن ي رجل حبب إ ل ي الجمال واعطيت منه ما ترى حتى م ا أ ح ب أ ن يفوقني أ ح د إ م ا قال بشراك نعلي و إ م ا قال بشسع نعلي أ ف م ن الكبر ذلك قال لا ولكن الكبر من غ ط ر الحق وغمط الناس حدثنا حقص بن عمر حدثنا ش ع ب ة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أ ب ي ه قال س أ ل ت أ ب ا سعيد الخدري ة عن الازار فقال على الخبير سقط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ز ر ه المسلم إ ل ى نصف الساق ولا حرك أ و لا جناح فيما بينه وبين الكعبين ما كان أ س ف ل من الكعبين فهو في النار من جر إ ز ا ر ه بطرا لم ينظر الله إ ل ي ه حدثنا لا هل ح د ث قال حسين ا ج ع عن عبد ف ي الاسبال ع ز ز ي أبي بن ر و ا ل في الازار والقميص والعمامه من جر منها شيئا خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة ينظر حدثنا هناد حدثنا ابن المبارك عن أ ب ي الصباح عن يزيد بن أ ب ي س م ي ة قال سمعت ابن عمر يقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ا ل إ ز ا ر فهو في القميص حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن محمد بن أ ب ي يحيى قال حدثني ع ك ر م ة أ ن ه ر أ ى ابن عباس ياتزر فيضع ح ا ش ي ة إ ز ا ر ه من مقدمه على ظهر قدميه ويرفع من مؤخره قلت لم تاتزر أ هذه ا ل إ ز ر ة قال ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتذرها حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا ابي حدثنا ش ع ب ة عن ق ت ا د ة عن ع ك ر م ة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء حدثنا زهير بن حرب حدثنا ابو عامر عن سليمان بن بلال عن سهيل عن ابي ه ر ي ر ة قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم No, no. ا ل ر ج ل يلبس ل ب س ة ا ل م ر أ ة و ا ل م ر أ ة تلبس ل ب س ة الرجل حدثنا محمد بن سليمان نويل وبعضه ق ر ا ء ة عليه عن حفيان عن ابن جريج عن ابن أ ب ي مليكه قيل رضي الله عنها النعر إن امرأة تلبس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة النساء كومل عوانة عن من حدثنا حدثنا أبو أبو بمهاجر بنت شيبة الأمصار عليهم الله عنها أنها عائشة نساء رضي ذكرت عن عن صفية فأثلت عليهم وقالت لما ه م ع ر و ف وقالت لما نزلت س و ر ة النور عمدن الى حجور أ و حجوز شك أ ب و كامل ف ش ف ق ن ه ن فتخذنه خمرا حدثنا محمد بن عبيد حدثنا ب ثور عن معمر عن ابن خ ث ي م عن ص ف ي ة بنت شيبه عن أ م س ل م ة قال ت لما نزلت يدنين عليهن من جلابيبهن خرج نساء ا ل أ ن ص ا ر ك أ ن على رؤوسهن الغربان من ا ل أ ك س ي ة حدثنا أ ح م د بن صالح وحدثنا سليمان بن داود المهري وابن السرح و أ ح م د بن سعيد الهمزاني قالوا أ خ ب ر ن ا ابن وهب قال أ خ ب ر ن ي قره بن عبد الرحمن المعافر عن ابن شهاب عن ع ر و ة بن الزبير عن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها أنها قالت يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل نساء الله المهاجرات الله قالت لما يرحم والمعافر ل ف ض ر ل ه الدكتور محمد راتب النابلسي شققنا فقال أثنى ابن ا ل ص حدثنا أكثف فاختمرنا مروطهن بها ح ابن الصارح ر أ يعقوب ت كتاب في خالي ن ع ي ل عن ابن بإسناده شهاب م ع ع ن حدثنا ا ي ق و بن كعب ا ل أ ن ط ا ك ي ومؤمل بن الفضل ا ل ح ر ا م ي قالا حدثنا الوليد عن سعيد بن بشير عن قتاده عن خالد قال يعقوب بن دريك عن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها ان أ س م ا ء بنت أ ب ي بكر ثياب رسول ر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها قال ق فأعرض عنها ر س و الله الله صلى الله ل ع يا ه وسلم و ق ل ي ا أ س م ا ء إ ن ا ل م ر أ ة إ ذ ا بلغت ا ل م ح ي ض لم تصلح أ ن يرى منها إ ل ا هذا و هذا و أ ش ا ر إ ل ى وجهه و كفيه قال قصيبة داود هذا مرسل خالد بن دريك لم يدرك عائشة رضي الله عنها حدثنا مرسل لم أبو بن بن وابن دريك يدرك سعيد رضي موهب قالا حدثنا النيث عن أ ب ي الزبير عن جابر أ ن أ م سلمه ا س ت أ ذ ن ت رسول الله صلى الله عليه وسلم ب ا ل ح ج ا م ف أ م ر أ ب ا ط ي ب ة أ ن يحجمها قال حسبت أنه قال كان أ خ ا ه ا من ا ل ر ض ا ع ة أ و غلاما لم يحتمل حدثنا محمد بن عيسى حدثنا أ ب و جميع سالم بن دينار عن ثابت عن أ ن س ان النبي صلى الله عليه وسلم أ ت ى ف ا ط م ة بعبد كان قد وهبه لها قال وعلى ربي الله عنها الله فاطمة رضي ثوب إذا قنعت فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم ما س ل ق ه قال إ ن ه ليس عليك إ ن م ا هو أ ب و ك وغلامك حدثنا محمد بن عبيد حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن الزهري و ه ش ا ن بن ع ر و ة عن ع ر و ة عن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها قال بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان وإذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا ارى هذا يعلم ما هاهنا لا يدخلن عليكن هذا حاجة. حدثنا محمد بن داود بن سفيان حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن عروه عن عائشه بن م ع م ى حدثنا احمد بن صالح حدثنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه بهذا الحديث زاد فكان بالبيداء يدخل كل ج م ع ة يستطعم حدثنا محمود بن خالد حدثنا عمر عن ا ل أ و ز ا ع ي في هذه القصه ة فقيل يا رسول ل ل ا إنه إذا من فأذن له أن مرتين له الجوع يموت يدخل في كل جمعة كل يسأل يرجع ثم حدثنا أ ح م د بن محمد المروزي حدثنا علي بن الحسين بن و ا ق د عن أ ب ي عن يزيد النحوي عن ع ك ر م ة عن ابن عباس وقل م ؤ م ن ا ت يغضبن من ابصارهن فنسخ واستثنى من ذلك والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا الآية حدثنا محمد بن العلاء حدثنا بن المبارك عن م و ن س عن الزهريه قال حدثني نبهان مولى أ م سلمه عن أ م سلمه قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده ميمون ة ف أ ق ب ل ابن أ م مكتوم وذلك بعد أ ن أ م ر ن ا بالحجاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتجبا فقلنا يا الله أعمى لا يكثرنا ولا يعرقنا منه أعمى رسول أليس ف قال النبي صلى الله عليه وسلم أ ف ع م ي ا و ا ن أ ن ت م ا الفتما في ا ر ا ن ه قال أ ب و داود هذا ل أ ز و ا ج النبي صلى الله عليه وسلم خ ا ص ة أ ل ا ترى إ ل ى ا ع ت د ا د فاطمه بنت خيس عند ابن ام مكتوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ل ف ا ط م ة بن جقي ا ع ت د ي عند ابن أ م مكتوم ف إ ن ه رجل أ ع م ى تضعين فيها بكان ح د ثياب ن بن عبد الله بن ا الله ا محمد م عبد ل م و ن ن ح د ث الوليد عن الأوزاعي عن عمر بن شعيف عن عمر ن عن جده عن عن شعيف عليه أبيه النبي أ جده الله زوج د قال إذا صلى وسلم ح كانها م أمته عبده أمت ف ل ي ظ ر ر إلى ع و ت حدثنا زهير بن حرب حدثنا وكيع حدثني داود بن سوار المزني عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا زوج أ ح د ك م خادمه عبده أ و أ ج ي ر ه فلا ينظر إ ل ى ما دون السره وفوق الركبه حرب حدثنا عبد الرحمن وحدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن وهب مولى ابي احمد عن ام س ل م ة ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي فقال لا ليتين قال ابو جاود معنى قوله لا ليتين يقول ليتا ليتين ليتا ليتين تختمر معنى تعتم فقال قال لا لا لا مثل الرجل لا ا تكرره ط قال او اخبرنا ح م د بن الهمدن سعيد قالا ابن وهب اخبرنا ابن ل ه ي ع ة عن موسى بن جبير ان عبيد الله بن عباس عن ب ب ي د الله عباس عن الحدثة خالد بن يزيد بن م ع ا و ي ة عن ضحكه بن خ ل ي ف ة الكلبي انه قال اتي الله صلى الله عليه وسلم فاعطاني منها فقال فقع أ ح د ه م ا قميصا واعط ا ل آ خ ر ا م ر أ ت تختبر به فلما أ د ب ر قال و أ م ر ا م ر أ ت ك أ ن تجعل تحته ثوبا لا يقفها ط ا داود رواه ل أبو أيوم يحيى ق ا عباس ا ل ل ل عبيد الله بن بن ب ع س مسلم حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبي عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرت أن الله مالك عبيد أبي بكر أبيه أبي أخبرت سلمة زوج النبي أم صفية زوج صلى الله عليه وسلم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر الازار فالمراه يا رسول الله قال ت ر خ ي شبرا قالت ام س ل م ة إ ذ ا ينكشف عنها قال فذراعا لا تزيد عليك حدثنا إ ب ر ا ه ي م بن موسى أ خ ب ر ن ا عيسى عن عبيد الله عن نافع عن سليمان في يسار عن أ م سلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قال أ ب و داود رواه ابن اسحاق و أ ي و ب ن موسى عن نافع عن صفيه حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن ص ف ي ا ن أ خ ب ر ن ي زيد العمي عن أ ب ي الصديق الناجي عن ابن عمر قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ل أ م ه ا ت المؤمنين في ا ل ز ي ل شبرا ثم استزدناه فزادهن شفرا فكنا يرسلن إ ل ي ن ا فنزرع لهن ذراعا حدثنا مسدد ووهب بن بيان وعثمان بن أ ب ي ش ي ب ة وابن أ ب ي خلد قالوا حدثنا عبيد عبد سفيان عن عن, عبيد الله بن عبد الله عن ابن عن ابن الزهري الله الله عبد قال مسدد ووهب عن ميمونه قال اهدي لمولاه لنا شاك من الصدقه م ا ك فمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال أ ل ا دبغتم اهابها واستنفعتم به قالوا يا رسول الله إ ن ه ا م ي ت ة قال إ ن م ا حرم اكلها حدثنا مسدد حدثنا يزيد حدثنا معمر عن الزهري بهذا الحديث لم يذكر ميمونه قال فقال أ ل ا ن ت ف ع ت م ب إ ه ا ب ه ا ثم ذكر م ع ن ا لم يذكر الدباء حدثنا محمد بن يحيى بن ف ا ر س حدثنا عبد الرزاق قال قال معمر وكان الزهري ينكر الدباغ ويقول يستمتع به على كل حال قال أ ب و داود لم يذكر ا ل أ و ز ا ع ي ويونس وعقيد في حديث الزهري الدباغ وذكره الزبيدي وسعيد بن عبد العزيز وحفص بن الوليد ذ ك ر الدباغ حدثنا محمد بن كثير أ خ ب ر ن ا سفيان عن زيد بن أ س ل م عن عبد الرحمن بن وعله عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دبغ الإهاب دبغ فقد طهر حدثنا عبد الله بن م س ل م ة عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قصيص عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن امه عن ع ا ئ ش ة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ م ر أ ن يستمتع بجلود الميته اذا دبغ فقال قائل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك اتى على بيت فاذا قربه معلقه فسال الماء فقالوا يا رسول الله انها ميته فقال دباؤها طهورها حدثنا أ ح م د بن صالح حدثنا ابن وهب أ خ ب ر ن ي ع م ر يعني بن الحارث عن كثير بن خرقد عن عبد الله بن مالك بن ح ذ ا ف ة حدثه عن أ م ه ا ل ع ا م ي ة بنت سبير أ ن ه ا قالت كان لي غنم ب أ ح د فوقع فيها الموت فدخلت على م ي م و ن ة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لها فقالت لي م ي م و ن ة لو أ خ ذ ت جنودها فانتفعت بها فقال ت أ و ي ح ل ذلك قالت نعم مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال من قريش يجرون شاه لهم مثل ا ح م ا ر فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أ خ ذ ت م إ ه ا ب ه ا قالوا إ ن ه ا م ي ت ة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يضعفرها الماء والقرف حدثنا حقص بن عمر حدثنا ش ع ب ة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أ ب ي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال قرئ علينا كتاب رسول بأرض وسلم تستمتعوا وأنا الله صلى الله عليه وسلم بأرض وأنا غلام أن لا الميتة شاء بإهاب جهينة عقب من أن حدثنا محمد بن اسماعيل مولى بني هاشم حدثنا الثقفي عن خالد عن الحكم بن ع ت ي ب أ انه انطلق هو وناس معه إلى عبد الله بن عكيم رجل عبد عكيم بن جهينة من قال الحكم فدخلوا وقعدت على الباب فخرجوا الي ف أ خ ب ر و ن ي أ ن عبد الله بن عكيم أ خ ب ر ه م أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إ ل ى ج ه ي ن ة قبل موته بشخص أ ن لا تنتفعوا من ا ل م ي ت ة ب إ ه ا ب ولا عصا قال, قال النضر و فإذا ذبغ بنفسه يسمى يدب السري وكيع سيرين معاوية ما لم المعتمر إهابا حدثنا هلاد بن السري عن وكيع عن عن ابن بن أب عن عن عن عن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ت ر ك ب ا ل خ ز ولا النمار قال وكان م ع ا و ي ة لا يتهم في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا أ ب و سعيد قال لنا أ ب و داود أ ب و المعتمر اسمه يزيد بن ط خ م ا ن كان ينزل ا ل ح ي ر ة حدثنا محمد بن بشار حدثنا أ ب و داود حدثنا عمران عن ق ت ا د ة عن ز ر ا ر ة عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ت ص حدثنا ب الملائكة فيها ل رفقة ج نمر ح د عمر ب ن عثمان بن الفنسي سعيد حدثنا ب ق ي ة عن بحير عن خالد قال وفد المقدام بن معدي كرب و ع م ر بن ا ل أ س و د ورجل من بني أ س د من أ ه ل قن نفرين الى معاويه بن ابي ن فقال معاوية أعلمت أن الحسن ن ع ل س ف ي رجع ا ل م ق د ا م فقال له رجل أ ت ر ا ه ا م ص ي ب ة قال له ولم لا أ ر ا ه ا م ص ي ب ة وقد وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فقال هذا مني وحسين م ن علي فقال الأسد جمرة أطفأها الله عز وجل قال الأسد الله وجل جمرة عز فقال المقدام أ م ا أ ن ا فلا أ ب ر ح اليوم حتى أ غ ي ظ ك و أ س م ع ك ما تكره ثم قال يا م ع ا و ي ة إ ن أ ن ا صدقت فصدقني و إ ن أ ن ا كذبت فكذبني قال افعل قال ف أ ن ش د ك بالله هل تعلم أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب قال نعم قال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 صلى الله عليه وسلم نهى عن ل ب س جلود السباع والركوب عليها قال نعم قال فوالله لقد ر أ ي ت هذا كله في بيتك يا معاويه ة معاوية فقال فأمر قد أني لن أنجو منك يا مقدام قال يا خالد علمت لن ل منك أنجو أني معاوية بما لم يأمر المئتين المقدام لصاحبيه لابنه ففرقها أصحابه قال وفرض ولم في في ياطي الأسدي أحدا شيئا مما أخذ فبلغ ذلك م ع ا و ي ة فقال أ م ا المقدام فرجل كريم بسط يده و أ م ا ا ل أ س د ي فرجل حسن إ ن س ا ك لشيء حدثنا مسدد بن مسرهد أ ن يحيى بن سعيد و إ س م ا ع ي ل بن إ ب ر ا ه ي م حدثاهم المعنى عن سعيد بن أ ب ي ع ر و ب ة عن قساده عن أ ب ي المليح بن رسول ا ل ل صلى الله عليه ه و س ل م ن ه ى عن جنود ا ل س ب ا ع حدثنا محمد بن الصباح البلزاز حدثنا ابن أ ب ي الزناد عن موسى بن ع ق ب ة عن أ ب ي الزبير عن جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال أ ك ي ر و ا من النعام ف إ ن الرجل لا يزال راكبا من تعب ا حدثنا مسلم بن إ ب ر ا ه ي م حدثنا همام عن ق ت ا د ة عن أ ن س أ ن نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان لها قبالان حدثنا محمد بن عبد الرحيم أ ب و يحيى أ خ ب ر ن ا أ ب و أ ح م د الزبيري حدثنا إ ب ر ا ه ي م بن طهمان عن أ ب ي الزبير عن جابر قال نهى الله الله أن ينتعل الرجل حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن الزناد عن الله الله عليه الله صلى رسول الرجل الأعرج وسلم مسلمة مالك قائما عبد أبي هريرة حدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي احدكم في النعل الواحده لينتعلهما جميعا او ليخلعهما جميعا حدثنا أ ب و الوليد الطيالسي حدثنا زهير حدثنا أ ب و الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا انقطع شفع أ ح د ك م فلا يمشي في نعل و ا ح د ة حتى يصبح شفعه ولا يمشي في ح ف واحد ولا ي أ ك ل بشماله حدثنا ق ت ي ب ة بن سعيد حدثنا صفوان بن عيسى حدثنا عبد الله بن هارون عن زياد بن سعد عن أ ب ي نهيك عن ابن عباس قال من السنة إذا جلس الرجل أن يخلع عليه فيضعهما جلس يخلعن عليه من بجمجة أن حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن أ ب ي الزناد عن الاعرب عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل باليمين فليبدأ أحدكم و اذا نزع ف ل ي ب د أ كالشمال ولتكن اليمين اولهما يلتعن واخرهما ينزع حدثنا حقص بن عمر و مسلم بن ابراهيم قالا حدثنا شعبه عن اشعث ة بن سليم عن ابيه عن مصروف عن ل الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن عليه استطاع ي في شأنه كله ظهوره وترجله قال مسلم ولم ونعنه وسواك قال أ ب و داود رواه عن ش ع ب ة معاذ ولم يذكر سواك حدثنا ا ل ن ف ي ل ي حدثنا زهير حدثنا ا ل أ ع م ش عن أ ب ي صالح عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا لبستم و إ ذ ا ت و ض أ ت م ف ا ب د أ و ا ب أ ي ا م ل ك م حدثنا يزيد بن خالد الهمزاني الرملي حدثنا ابن وهب عن أ ب ي هانئ عن أ ب ي عبد الرحمن القبلي عن جابر بن عبد الله قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرش فقال فراش للرجل وفراش ل ل م ر أ ة وفراش للضيف والرابع للشيطان حدثنا أ ح م د بن حنبل حدثنا وكيع وحدثنا عبد الله بن الجراح عن وكيع عن إ س ر ا ئ ي ل عن سماح عن جابر بن ثوره أ ي متكئا على وسادة زاد بن الجراح على على يسارك بن قال إسحاق بمنصور عن إسرائيل بن بن للقرشي عن, عبيد عن ابن عمر انه ر أ ى ر ف ق ة من اهل اليمن رحالهم الادم فقال من احب ان ينظر الى اشبه ر ف ق ة كانوا باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فان سفيان الى هؤلاء حدثنا ابن السرح حدثنا ينظر عن ابن المنكدر عن جابر قال عن ق ا ل لي رسول اتخذتم ل ل صلى الله عليه وسلم ه أ ن م ا ط قلت و أ ن ا لنا ا ل أ ن م ا ط قال أ م ا إ ن ه ا ستكون لكم أ ن م ا ط حدثنا عثمان بن أ ب ي ش ي ب ة و أ ح م د بن منيع قال حدثنا وسادة ثم عن بن عن عن عنها كان منيع التي ينام من معاوية هشام عائشة الله قال الله الله قال التي عليها بالليل ثم اتفقا أبو أبي أبو عروة رسول وسلم عليه رضي صلى م ادم حشوه ل حدثنا ابو توبه حدثنا سليمان يعني ابن حيان عن هشام عن ابي عن عائشه رضي الله عنها قالت صلى الله عليه وسلم حدثنا عثمان بن أ ب ي ش ي ب ة حدثنا ابن نمير حدثنا فضيل بن غزوان عن نافع عن عبد الله بن عمر أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ت ى ف ا ط م ة رضي الله عنها فوجد على بابها س ت ر ة فلم يدخل قال وقلما كان يدخل إ ل ا ب د أ بها فجاء علي رضي الله عنه فراها م ه ت م ة فقال ما لك قالت جاء النبي صلى الله صلى عليه وسلم إليه ف ل يدخل م ف أ ت ا ه علي رضي الله عنه فقال يا رسول الله إ ن خ ا ط م ة اشتد عليها أ ن ك جئتها فلم تدخل عليها قال وما أ ن ا والدنيا وما أ ن ا والرقم فذهب إ ل ى ف ا ط م ة ف أ خ ب ر ه ا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يامرني به قال قل لها فلترسل به إ ل ى بني فلان حدثنا واسل بن عبد ا ل أ ع ل ى الاسدي حدثنا بن ف ض ي ل عن أ ب ي ه بهذا الحديث قال وكان سترا موشيا حدثنا موسى بن إ س م ا ع ي ل حدثنا أ ب ا ن حدثنا يحيى حدثنا حدثنا عمران بن حطان عن ع ا ئ ش ة رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يترك في بيته شيئا فيه تصليب الا قضبه حقف علي أبي علي رضي الله صلى وسلم صورة الملائكة حدثنا وهب بن ب ق ي ة أ خ ب ر ن ا خالد عن س ه ي ل يعني ا بن أ ب ي صالح عن سعيد بن يسار ا ل أ ن ص ا ر ي عن زيد بن خالد الجهني عن أ ب ي ط ل ح ة ا ل أ ن ص ا ر ي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل ا ل م ل ا ئ ك ة بيتا فيه كلب ولا تنسان وقال انطلق بنا إ ل ى أ م المؤمنين ع ا ئ ش ة ن س أ ل ه ا عن ذلك فانطلقنا ق ل ن ا يا أ م المؤمنين إ ن أ ب ا ط ل ح ة حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا فهل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ذلك قالت لا ولكن س أ ح د ث ك م بما ر أ ي ت ه فعل خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه وكنت أ ت ح ي ل قفوله ف أ خ ذ ت نمطا كان لنا فسترته على العرض فلما جاء استقبلته فقلت السلام عليك يا رسول الله ورحمه ة ا ل ل و ب ر ك الله ت ه ا ح م د ل الذي أعزك وبركاته أ ك ر فنظر م ه إلى ل ا ي ت ف أ ورأيت ى النمط شيئا ا فلم علي ل يرد ر ه وجهه ي في ة ف أ ى حتى النمط لم يأمرنا فيما ر ز قال ن ا ن واللبن ك س والحجارة قالت فقطعته وجعلته وسادتين وحشوتهما ريفا فلم ينكر ذلك ع ل ه حدثنا عثمان بن ابي ش ي ب ة حدثنا جرير عن سهيل ب إ س ن ا د ه مثله قال فقلت قال صلى الله قتيبة يا حدثني نفي عليه فيه هذا وقال يسار النجار أمة إن أن بن حدثنا سعيد وسلم سعيد بن يسار عن بكير عن بسر بسعيد عن زيد بن خالد عن بن أنه بكير بسر زيد أبي خالد طلحة قال إن رسول ان ل ل صلى الله عليه وسلم قال ه إ ا ل م ل ا ئ ك ة لا تدخل بيتا فيه ص و ر ة قال بسر ثم اشتكى زيد فعدناه ف إ ذ ا على بابه ستر فيه صوره ة فقلت لعبيد ل ل ا الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله يخبرنا الصور الأول فقال الله صلى عليه وسلم ألم يخبرنا زيد عن الصور الأول فقال عبيد الله ألم ميمونة زوج يوم عن حين ربيب زيد عبيد تسمعه قال إلا رقما في ثوب حدثنا الحسن بن الصباح ان ا س ن ا ع ي ل بن عبد الكريم حدثهم قال حدثني إ ب ر ا ه ي م يعني ابن عقيل عن أ ب ي ه عن وهب بن منبه عن جابر أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ م ر عمر بن الخطاب رضي الله عنه زمن الفتح وهو بن بطحاء أ ن ي أ ت ي ا ل ك ع ب ة فيمحو كل ص و ر ة فيها فلم يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى نفيت كل ص و ر ة فيها حدثنا أحمد بن صالح حدثنا حدثني بن ابن وهب أخبر عن يونس وعن ابن شهاب عن شهاب ابن السباق أخبر وهب ابن عباس قال عن قالت نفسه ميمونه ان ل جبريل عليه السلام كان وعدني ان يلقاني الليله فلم يلقني ثم وقع في نفسه جر كلب تحت بساط لنا فامر به فاخرج ثم أ خ ذ بيده ماء فنضح به مكانه فلما لقيه جبريل عليه السلام قال انا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صوره فأمر بقتل الكلاف حدثنا ت بقتل ويترك ى إنه لا يأمر بقتل كلب الحائط الصغير ويترك كلب الحائط الكبير يأمر ح أ ب و صالح محبوب بن موسى حدثنا أ ب و إ س ح ا ق الفزري عن يونس بن أ ب ي إ س ح ا ق عن مجاهد قال حدثنا البارحة دخلت أتاني يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان قال قال الله الله السلام فقال إلا أبو أتيتك جبريل رسول وسلم هريرة عليه عليه لي صلى فلم على ومر ك ا البيت ا ن في ر س ت فيه تمافيل بالستر ا الذي ل في البيت كهيئة ومر فليقطع فليجعل منه وسادتين منبوذتين توطان ومر بالكلب فليخرج ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم و إ ذ ا الكلب لحسن أ و حسين كان تحت ن ض د لهم فأمر به فأخرج به قال أ ب و داود والنبض شيء توضع عليه الثياب شبه السرير حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن هشام بن حسان عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال نهى عن الله صلى الله عليه صلى رسول الترجل وسلم إلا غبا حدثنا الحسن بن علي حدثنا يزيد بن هارون أ خ ب ر ن ا الجريري عن عبد الله بن بريد أ ن رجلا من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم رحل إ ل ى ف ض ا ل ة بن عبيد وهو ب ن ص ر فقدم عليه فقال أ م ا إ ن ي لم آ ت ك ذ ا ئ ر ه ولكني سمعت أ ن ا و أ ن ت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم رجوت أ ن يكون عندك منه ع ل م قال وما هو قال كذا وكذا قال فما لي اراك ش ع ي ا و أ ن ت أ م ي ر ا ل أ ر ض قال إ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن كثير من ا ل إ ر ف ا ء قال فما لا أرى عليك حذاء لي عليك أرى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ي أ م ر ن ا أ ن نحتفي احيانا حدثنا ا ل ن خ ي ل ي حدثنا محمد بن سلمه عن محمد بن إ س ح ا ق عن عبد الله بن أ ب ي ا م ا م ة عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أ ب ي م امامه ة ق ل رسول الله صلى الله عليه ل ذكر أصحاب س و يوما ع ن د الدنيا ف قال رسول وسلم تسمعون تسمعون الله صلى الله عليه وسلم ألا تسمعون ألا تسمعون إن ا ل فرعون ان البذاذه من الايمان, إن البذاذة من الإيمان يعني قال أ ب و داود هو أ ب و امامه بن ث ع ل م ة ا ل أ ن ص ا ر ي حدثنا نصر بن علي حدثنا أ ب و أ ح م د عن شيبان بن عبد الرحمن عن عبد الله بن المختار عن موسى بن أ ن س عن أ ن س بن مالك قال كانت للنبي صلى الله منها للنبي يتطيب صلى عليه وسلم سكة يتطيب منها. حدثنا سليمان بن داود المهري أ خ ب ر ن ا ابن وهب حدثني ابن أ ب ي زناد عن س ه ي ل بن أ ب ي صالح عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له شعر فليكرم حدثنا عبيد الله بن عمر حدثنا يحيى بن سعيد عن علي بن المبارك عن يحيى بن أ ب ي كثير قال حدثتني ك ر ي م ة بنت همام أ ن ا م ر أ ة أ ت ت ع ا ئ ش ة رضي الله عنها عن الخنات خضاب ف قال لا بأس به ولكن اكرهه بأس به كان حدثني ب ب ابو ي ي عليه يكره ريحه رسول وسلم الله صلى الله عليه وسلم يكره قال ا خضاب و د د تعني شعبه ح ا ا مسلم بن ب ر ه م حدثتني بنت غبطة عمتي ر المجاشعية ا ل ق ح د ث ت ن ام الحسن عن جدتها عن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها ان هند بنت عسفه قالت يا نبي الله بايعني قال لا ابايعك حتى تغيري كفيك ك أ ن ه م ا كفاه ب ع حدثنا محمد بن محمد ا ل ص و ر ي حدثنا خالد بن عبد الرحمن حدثنا م ب ي ع بن ميمون عن ص ف ي ة بنت عصمه عن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها قالت أ و م ت ا م ر أ ة من وراء ستر بيدها كتاب إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضت وقال قالت النبي صلى الله ما امرأة صلى عليه وسلم رجل بل يده وقال ما أدري أيد رجل أم يد أم امرأة قال لو كنت ا م ر أ ة لغيرت افكارك يعني ب ا ل خ ل ا ل حدثنا بن عن ب ب د ا ل ل ه مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن انه سمع معاويه بن ابي سفيان عام ح د وهو على المنبر وتناول ق ص ة من شعر كانت في يد حركي يقول يا اهل ا ل م د ي ن ة اين علماؤكم سمعت رسول وسلم عليه عن الله صلى الله نجلي ينهى عن ويقول إ ن م ا هلكت بنو اسرائيل ف ي ن اتخذ هذه نساؤهم حدثنا احمد بن حنبل ومسدد قالا حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني لافع عن عبد الله قال لعن رسول الله صلى الله الواطلة والمستوطلة والواشمة والمستوشمة حدثنا محمد بن عيسى وعثمان المعنى حنبل يحيى حدثني محمد ومسدد وسلم عبيد عبد بن بن بن أبي عن عن لعن حدثنا رسول صلى عليه قالا عيسى شيئ جرير عن منصور عن ابراهيم عن عبد ن ع الله قال لعن الله الواشنات والمستوشمه قال محمد والواصلات وقال عثمان والمتنمصات ثم اتفقا و ا ل م ت س ل ج ا ت للحسن المغيرات خلق الله عز وجل فبلغ ذلك ا م ر أ ة من بني أ س د يقال لها أ م يعقوب زاد عثمان كانت تقرأ القرآن تقرأ ثم اتفقا ف أ ت ت ه فقال بلغني عنك أ ن ك لعنت ا ل و ا ش ل ا ت و المستوشمات قال محمد و الواصلات و قال عثمان و المتنمصات ثم اتفقا و المتفلجات قال عثمان ب ا ل ح س ن المغيرات خلق الله تعالى فقال وما لي لا العن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله تعالى قال لقد قرات ما بين نوحي النصح فما ف وجدت فقال والله لئن كنت قراتيه لقد وجدت ه ثم قرا وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قالت اني أ ر ى بعض هذا على ا م ر أ ت ك قال فادخلي فانظري فدخلت ثم خرجت فقالت ما ر أ ي ك وقال عثمان فقالت ما ر أ ي ك فقال لو كان ذلك ما كانت م ع ه ا حدثنا ابن الصر حدثنا ابن وهب ن عن ا س ا م ة عن ابان بن صالح عن مجاهد بن جبل عن ابن عباس قال المعمول بها والواشمة التي تجعل خيلان في وجهها تجعل ب في حدثنا او م ا والمستوشمة المعمول بها د د ح محمد بن جعفر بن زياد قال حدثنا شريك عن, سالم عن سعيد ا ل ن س ع بن جبير قال لا ب أ س بالقرامل قال ابو داود ك أ ن ه يذهب الى ان المنهي عنه شعور نساء قال أبو داود كان أحمد يقول حدثنا الحسن الرحمن عبد عبد بن علي وهارون بن عبد الله المعنى أن الله أبا ا علي ل م قال ر ئ حدثهم عن سعيد عبيد عن عن بن أبي أيوب ل ه بن أبي ج ع ف رسول عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال أبي هريرة ر الله صلى الله عليه وسلم من عرض عليه طيب فلا يرده ف إ ن ه طيب الريح خفيف المحمل د حدثنا مسدد حدثنا يحيى أخبرنا ثابت بن عمارة حدثني ثابت أخبرنا بن غنيم عمارة بن عن أ ب ي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا ا س ت ع ف ر ت ا ل م ر أ ة فمرت على القوم يجدوا ريحها فهي كذا وكذا كذا قال قولا شديدا حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان عن ع ا ط م بن عبيد الله عن عبيد ا ل مولى أ ب ي رحمه عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال لقيته ا م ر أ ه وجد منها ريح ا ط ي ب ينفح ولذيلها إ ع ا ر فقال يا أمة جئت من المسجد قالت يا الجبار المسجد أمة من جئت ن ع م ق ا ل وله قالت نعم قال تطيبت إني نعم سمعت ش ب ي أ ب ا القاتم صلى الله عليه وسلم ي ق و لا ل تقبل ص ل ا ة ل ا م ر أ ة تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل أ ص ل ه ا من ا ل ج ن ا ب قال داود الإعصار غبار عبد حدثنا النفيلي وسعيد بن منصور ق ا ل حدثنا عبد الله بن محمد أ ب و ع ل ق م ة قال حدثني يزيد بن خ ص ي ف ة عن بكر بن سعيد عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ي م ا م ر ا ه أ ص ا ب ت ب خ و ر ة فلا تشهدن معنا العشاء قال ا ب ن نفيل عشاء الاخره حدثنا موسى بن إ س م ا ع ي ل حدثنا حماد أ خ ب ر ن ا عطاء الخرساني ا عن يحيى بن يعمر عن عمار بن ياسر قال فقدمت على اهلي ليلا وقد شققت يداي فخلقوني بزعفران فغدوت على النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليك فلم يرد علي ولم يرحب بي وقال اذهب فاغسل هذا وقال عنك ي فذهبت فغسلته ثم جئت فسلمت علي فرد علي ورحب بي وقال إ ن ا ل م ل ا ئ ك ة لا تحضر ج ن ا ز ة الكافر بخير ولا المتضمخ بالزعفران ولا الجنب قال ورخص للجنب اذا نام أ و أ ك ل أ و شرب أ ن يتوضا حدثنا نصر بن علي حدثنا محمد بن بكر أ خ ب ر ن ا بن جريج أ خ ب ر ن ي عمر بن عطاء بن أ ب ي الخوار أنه سمع يحيى بن يعمر يخبر عن رجل أخبر أن أن بن عن عن بن فنسي اسمه سمع ياسر سمى يعمر عمار زعم عمر أن يحيى سمى ذلك الرجل فنسي عمر اسمه أن عمار يحيا يخبر يحيا الرجل رجل ذلك قال تخلقت بهذه القوم ص ة ا ل ل أ أ و ت بكثير فيه ذكر فيه الغسل قال قلت ل ع مقيمون ر حرب وهم ا لا القوم ل م حدثنا زغير بن حرب ا ل أ س د حدثنا محمد بن عبد الله بن حرب ا ل أ س د حدثنا حدثنا ب و جعفر ا ل غ ا ز ي عن الربيع بن أ ن س عن جديه قال سمعنا أ ب ا موسى ي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله تعالى ص ل ا ة رجل في جسده شيء من خلوق قال أ ب و داود جداه زيد وزياده د ن ي م حدثاهم عن عبد العزيز بن صهيب عن أ ن س قال ل ه ا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزعفر للرجال وقال عن اسماعيل ان يتزعفر الرجل حدثنا ه ا ر و ر بن عبد الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله ا ل أ و س ي حدثنا سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن الحسن بن ابي الحسن عن عمار بن ياسر أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ث ل ا ث ة لا تقربهم ا ل م ل ا ئ ك ة ج ي ف ة الكافر والمتضمخ بالخلوق والجنب إ ل ا أ ن يتوضا حدثنا أ ي و ب بن محمد الرقي حدثنا عمر بن أ ي و ب عبد جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج عن عبد الله الهمذلي عن الوليد بن ع ق ب ة قال لما فتح نبي الله صلى الله عليه وسلم م ك ة جعل اهل م ك ة ي أ ت و ن ه بصبيانهم فيدعو لهم ب ا ل ب ر ك ة ويمسح رؤوسهم قال فجيء بي إ ل ي ه و أ ن ا مخلق فلم يمسني من أ ج ل الخلق حدثنا عبيد الله بن عمر بن م ي س ر ة حدثنا حماد بن زيد حدثنا سلم العلوي عن أ ن س بن مالك أ ن رجلا دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه أ ث ر صفره كان النبي صلى الله عليه وسلم قلما يواجه رجلا في وجهه بشيء يكرهه فلما خرج قال لو أ م ر ت م هذا أ ن يغسل ذراعيه ا إسحاق ن عن أبي البراء قال ما رأيت من وسلم شعر قال ابو داود كذا رواه اسرائيل عن ابي اسحاق قال يضرب م ن ك ب ي وقال شعبه يبلغ شحمه اذنيه حدثنا عبد الرزاق أ خ ب ر ن ا معمر عن ثابت عن أ ن س قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ل ى شحمه ة أ ذ ن ح د ث ن اذنيه حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل حميد مالك وسلم أنس رسول حدثنا أخبرنا عن بن كان أنصاف قال الله الله إلى شعر عليه صلى أ ش عائشة ا قال كان الله الله م بن عن عروة شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق ا ل و ف ر ة ودون ا ل ج م حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا ابراهيم بن سعد اخبرني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن ع ط ب ه عن ابن عباس قال كان اهل الكتاب يعني يزدلون اشعارهم وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبه م و ا ف ق ة أ ه ل الكتاب فيما لم يؤمر به ف س د ل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق ا بعد حدثنا يحيى بن خلف حدثنا عبد ا ل أ ع ل ى عن محمد يعني بن إ س ح ا ق قال حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن ع ر و ة عن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها قالت كنت إ ذ ا أ ر د ت أ ن أ ف ر ق ر أ س رسول الله صلى الله عليه وسلم ف ض ع ت الفرق من يافوقه وارسل ناطيته بين عينيه بن, العلا حدثنا معاوية بن, هشام وسفيان بن عقبة السوائي وأخو وعن و ا ئ ي بن حجر قال أ ت ي ت النبي صلى الله عليه وسلم ولي شعر طويل فلما ر آ ن ي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذباب ذباب قال فرجعت ف ج ذ ز ت ه ثم أ ت ي ت ه من الغد فقال إ ن ي لم أ ع ل ك وهذا أ ح س ن حدثنا سفيان عن ابن أ ب ي نجيح عن مجاهد قال قالت ق ا ل أ م ه ا ن قدم النبي صلى الله عليه وسلم النبي الله صلى عليه إلى مكة وله أ ر ب ع غدائر تعني ع ق ا ئ حدثنا ع ق ب ة بن مكرم وابن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير حدثنا أ ب ي قال سمعت محمد بن أ ب ي يعقوب يحدث عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن جعفر أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ م ه ل آ ل جعفر ث ل ا ث ة أ ن ي أ ت ي ه م ثم أ ت ا ه م فقال لا تبكوا على أ خ ي بعد اليوم ثم قال ادعوا لي بني اخي فجيء بنا ك أ ن ا أ ف ر ح فقال ادعوا لي الحلاق ف أ م ر ه فحلق رؤوسنا حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عثمان بن عثمان بن بن قال أحمد ك اخبرنا ن رجلا صالح قال أ عمر بن نافع عن أ ب ي ه عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع والقزع أ ن يحلق ر أ س الصبي فيترك بعض شعره حدثنا موسى بن إ س م ا ع ي ل حدثنا حماد حدثنا أ ي و ب عن نافع عن ابن عمر أ ن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع وهو أ ن يحلق ر أ س الصبي فتترك له ذؤابا حدثنا أ ح م د بن حنبل حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أ ي و ب عن نافع عن ابن عمر أ ن النبي صلى الله عليه وسلم ر أ ى صبيا قد حلق بعض ش ع ر ك وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال احلقوه كله أ و اتركوه كله حدثنا محمد بن العلاء حدثنا زيد بن عن ميمون بن عبد الله عن العلاء الحباب الله ثابت البناني عن بن مالك قال كانت محمد لي فقالت لي أمي لا أجزها كان رسول الله عبد زيد أمي عليه أجزها الله أنث ذؤابة وسلم صلى و ي أ خ ذ بها حدثنا الحسن بن علي حدثنا يزيد بن هارون حدثنا الحجاج بن حسان قال دخلنا على أ ن س بن مالك فحدثتني اختي ا ل م غ ي ر ة قال و أ ن ت يومئذ غلام ولك قرنان أ و قصتان فمسح ر أ س ك وبرك عليك وقال ا خ ل ق و ا هذين أ و ق ص و ه م ا ف إ ن هذا بي اليهود حدثنا يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم ا ل ف ط ر ة خمس او خمس من ا ل ف ط ر ة الختان والاستحداد ونكف الابط وتقليم الاظهار وقف الشارع و د و إ ف ا اللحر ء حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا ص د ق ة الدقيق حدثنا ابو عمران الجوي ن عن انس بن مالك قال وقتلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق ا ل ع ا ن ة و ت ق ل ي م ا ل أ ذ ف ا ر وقص الشارب ونفس الابط اربعين قال أ و داود رواه جعفر بن م عن أ يوما عمران عن أنس لم يذكر النبي لم صلى الله يذكر عليه س ل ق ل وقتلنا لفير على ل وهذا قرأت حدثنا ابن حدثنا ا زهير أصح عبد مره ل سليمان ك بن أبي و ق أ عبد الملك على أبي الملك ورواه أبو زبير وعن ر زبير و ابو ا ه جابر قال كنا نعف استبال إلا في حج أو عمر قال أبو داود الاستحداث حلق العالم حدثنا حدثنا يحيا سفيان رسول بن عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ت ن ت ف الشيء ما من مسلم يشيب ش ي ب ة في ا ل إ س ل ا م قال عن سفيان إ ل ا كانت له نورا يوم قال في حديث ي ي ح ان كتب س اليهود يبلغ به الله النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ي ه والنصارى لا يصبغون فخالفوهم حدثنا أ ح م د بن عمرو بن السرح و أ ح م د بن سعيد ا ل ه م د ا ن ي قالا حدثنا ابن, حدثنا ابن جريج عن أ ب ي الزبير عن جابر بن عبد الله قال أتي بأبي ي قحافة و م مكة فتح و ر أ س ه ولحيته كالثغامه ب ي ا ض ف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا بشيء و ا ج ت ن ب ا السواد حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن سعيد الجريري عن عبد الله بن بريده عن أ ب ي ا ل أ س و د الدلي عن أ ب ي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن أ ح س ن ما غير به هذا الشيء الحناء والكتم حدثنا أ ح م د بن يونس حدثنا عبيد الله يعني ا بن إ ي ا د قال حدثنا إ ي ا د عن أ ب ي ر ي س ة قال انطلقت مع أ ب و نحو النبي صلى الله عليه وسلم ف إ ذ ا هو ذو و ف ر ة بها ردع حناء وعليه بردان أ خ ض ر ا ن حدثنا محمد بن العلاء حدثنا ابن ادريس قال سمعت ابن أ ب ج ر عن إ ي ا د بن لقيط عن أ ب ي ر م ث ة في هذا الخبر قال فقال له أ ب ي أ ر م ي هذا الذي ب ظ ه ر ه ف إ ن ي رجل طبيب قال الله الطبيب بل أ ن ت رجل رفيق طبيبها الذي خلقها حدثنا ابن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن إ ي ا د بن لقيط عن أ ب ي ر م ث ة قال أ ت ي ت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأبي فقال لرجل أو لأبي من ابن تجني وكان فقال هذا قال قال لا تجني عليه وكان قد لرجل لطخ ل حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد عن ساره عن أ ن س أ ن ه سئل عن حضاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أ ن ه لم يخطب ولكن قد خضب أ ب و بكر وعمر رضي الله عنهما حدثنا عبد الرحيم بن مطرف أ ب و سفيان حدثنا ع م ر بن محمد ح د ث حدثنا ابن ابي رواد عن ن ابن ف ع عن ا عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال ا ل س ت ي ة ويصفر لحيته بالورد والزعفران وكان ابن عمر يفعل ذلك حدثنا عثمان بن أبي شيفة حدثنا اسحاق حدثنا محمد طلحة حميد بالحنان قد عثمان ابن ابن منصور ابن عن ابن طاوث عن, طاوث عن ابن عن عن ابن النبي ابي طاووس طاووس عباس على عليه مر وسلم وهب خضب شيفة قال فقال صلى رجل الله قال ما أ ح س ن هذا قال فمر آ خ ر قد خ ض بالفناء ب والكتم فقال هذا أ ح س ن من هذا قال فمر آ خ ر قد خضب ب ا ل س ف ر ة فقال هذا أ ح س ن من هذا كله حدثنا أ ب و ت و ب ة حدثنا عبيد الله عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون قوم الله الله الزمان بالثواب كحواصل الحمامة لا رائحة الجنة حدثنا, مسدد حدثنا عبد الوارف رسول صلى عليه وسلم آخر سعيد يكون يخضبون ينحون عبد في بن عن حميد الشامي عن سليمان ا ل م ن ب ه عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا سافر كان آ خ ر عهده ب إ ن س ا ن من أ ه ل ه فاطمه و أ و ل من يدخل عليها إ ذ ا قدم فاطمه فقدم من غ ذ ا ل ه وقد ع له ق ت سترا مسحا أو سترا على ب ب ا الحسن والحسين وحلت قلبين من فضة فقدم فلم يدخل من فقدم فضة فظنت أ ن ما منعه أ ن يدخل ما ر أ ى فهتكت الستر وفككت القلبين عن الصبيين وقطعته بينهما فانطلقا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما يبكيان ف أ خ ذ ه منهما وقال يا ثوبان اذهب بهذا إ ل ى آ ل فلان اراد ه هؤلاء ل بالمدينة بيت بيتي ان ك ه يأكلوا طيباتهم في حياتهم ن ي يا ا ثوبان ا ش ت رسول لفاطمة قدادة من عصب و ا عاج حدثنا ا ر ي ن من عبد ر مطرف ح ي م بن الله ة عن انس بن ا م ك قال اراد رسول ل ل صلى الله عليه وسلم ان يكتب الى بعض الاعاج وقيل له انهم لا يقرؤون كتابا إلا بخاتب فتخذ إلا خاتما من فضة من ونقش فيه محمد رسول الله حدثنا و ق ب ب ب ق ي ة عن خالد عن سعيد عن قتاده عن أ ن ه بمعنى حديث عيسى بن ي و س زاد فكان في يده حتى قبض وفي يد أ ب ي بكر حتى قبض وفي يد عمر حتى قبض وفي يد عثمان ب ي ن م ا هو عند بئر سقط في البئر ف أ م ر بها ف ن ز ح فلم يقدر ع ل ي حدثنا ق ت ي ب ة بن سعيد واحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب اخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني أ ن ث قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق فصه حبشي حدثنا أ ح م د بن يونس حدثنا زهير حدثنا ق م ي د الطويل عن انث بن مالك قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ف ض ة كله فصه منه حدثنا نصير بن الفرج حدثنا أ ب و أ س ا م ة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب وجعل فصه مما يلي بطن كفه ونقش فيه محمد رسول الله فاتخذ الناس خ و ا ت م الذهب فلما راهم قد اتخذوها رمادا وقال لا أ ل ب س ه أ ب د ا ثم اتخذ خاتما من ف ض ة نقش فيه محمد رسول الله ثم لبس الخاتم بعده أ ب و بكر ثم لبسه بعد أ ب ي بكر عمر ثم لبسه بعده عثمان حتى وقع في بئر أ ر ي س قال أ ب و داود ولم يختلف الناس على عثمان حتى سقط من يده. حدثنا عثمان بن أ ب ي ش ي ب ة حدثنا سفيان بن ع ي ي ن ة عن أ ي و ب بن موسى عن نافع عن ابن عمر في هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فنقش فيه محمد رسول الله وقال لا ي ن ق ش أ ح د على ل ق ش خاتمي هذا ثم ساق الحديث حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا أبو عاطم عن المغيرة بن بن عن بن عن فارس عاطم المغيرة زياذ نافع ابن عمر بهذا أبو يحيى عمر عن الخبر الخبر عن النبي صلى الله صلى عليه عن وقال س ل م فالتمسوه فلم يجدوه فتخذ عثمان خاتما ونقش فيه محمد رسول الله قال فكان يختم به او يتختم به سليمان في وطرح النبي صلى الله عليه وسلم طرح النبي الله النهاد صلى عليه قال أبي بن الزهري داود زياد رواه عن سمعت ع د وشعيب وابن س مسدد ا قال حدثنا حدثنا ا ف ر ورق كلهم ل من م م د ق الركين سمعت ا ل و بن الربيع يحدث عن القاسم بن حسان عن عبد الرحمن بن حرمله أ ن ابن مسعود كان يقول كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يكره الله الله نبي عليه صلى عشر وسلم ا ل ص ف ر ة يعني الخلوق وتغيير ا ل ش ي ء وجر ا ل إ ذ ا ر وتختم وتبرج بزيلة لغير محلها والضرب و محلها بزهد بزيلة بالكعاب لغير ر ل ا قال ابو محرم قال داود ا ن ف ر ض ب إ س ن ا د هذا الحديث أ ه ل ا ل ب ص ر ة والله أعلم ح د ث ن اعلم الحسن بن ي و ح م رزم د عبد بن بن أبي العزيز المعنى أ ن ا زيد بن حباب أ خ ب ر ه م عن عبد الله بن مسلم السلمي المروزي أبي طيبة عن عبد الله بن بريد عن أ ب ي ه أ ن رجلا جاء إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من ش ب ه فقال له مالي أ ج د منك ريح ا ل أ ط ن ا م فطرحه ثم جاء وعليه خاتم من حديد فقال مالي أ ر ى عليك ح ي ة أ ه ل النار فطرحه فقال يا رسول الله من أ ي شيء أ ت خ ذ ه قال اتخذه من تتمه مثقالا ولم م ورق ولا يقل حدثنا م عبدالله ابن د الحسن السلمي مسلم ولم يقل المروزين ح ابن المثنى وزياد بن يحيى والحسن بن علي قالوا حدثنا سهل بن حماد ابو عتاه حدثنا ابو مكين نوح بن ربيعه حدثني اياس بن ا ل حارث بن المعيقين وجده من قبل امه ابو ذباب عن جده قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من وسلم صلى عليه حديد الملوي عليه فضل قال فربما كان في يده قال وكان المعيسيب على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا عاصر بن كليب عن أ ب ي برد عن علي رضي الله عنه قال قال ل الله الله بالهداية هداية الطريق واذكر بالسداد تسديد كالسهن قال ه اهدني هداية ونه م واسددني واذكر واذكر تسديد قالت ض ع ا خ ا ونهاني في, هذه أو في هذه شك عاصم ونهان عن ا ل ق س ي ة و ا ل م ي ث ر ة قال ابو بردة فقلنا لعلي ثياب تاتينا من الشام او من م ض ل ع ة فيها انسان ت ر ج ق ا ل و ا ل م ي ث ر ة شيء كانت تصنعه النساء لبعولتهن <سؤال> عن شريك بن أ ب ي ن م ر ة عن إ ب ر ا ه ي م بن عبد الله بن حنين عن ا ب ي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شريك و أ خ ب ر ن ي أ ب و سلم بن عبد الرحمن أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه حدثنا نصر بن علي حدثني أ ب ي حدثنا عبد العزيز بن أ ب ي رواد عن نافع عن ابن عمر أن النبي كان الله صلى عليه وسلم يتخزم في يمينه وكان كفه باطل فصه في باطل كفه قال ابو داود قال ا ب ن اسحاق و ا س ا م ة يعني ابن زيد عن نافع باسناده في يمينه حدثنا هند عن ع ب د ة عن عبيد الله عن نافع ان ابن عمر كان يلبس خاتمه في يده اليسرى حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا محمد اسحاق عبد سعيد بن يونس بن بكير عن محمد بن الله بكير ر أ ي ت على ا ل ط ل ا بن عبد الله بن نوفل ا بن عبد المطلب خاتما في صنصره اليمنى فقلت ما هذا قال ر أ ي ت ابن عباس يلبس خاتمه هكذا وجعل فصه على ر ه ر ه ا قال و لا يخال ابن عباس إ ل ا قد كان يذكر أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه كذلك حدثنا علي بن سهل و إ ب ر ا ه ي م بن الحسن قالا حدثنا حجاج عن ابن جريج أ خ ب ر ن ي عمر بن ح ف ظ ان عامر بن عبد الله قال علي بن سهل بن الزبير أ خ ب ر ه أ ن مولاه لهم ذهبت ا ب ن ه الزبير إ ل ى عمر بن الخطاب وفي رجلها اجراه ف ق ط ع ه ا عمر ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إ ن مع كل ج ر ة شيطان حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا روح حدثنا ابن جريح عن ب ن ا ن ة مولاه عبد الرحمن بن حسان ا ل أ ن ص ا ر ي عن ع ا ئ ش ة قالت بينما هي عندها اذ دخل عليها ب ج ا ر ي ة وعليها جلاجل يصوت ف قالت لا تدخلنها علي إ ل ا أ ن ت ق ط ع جلاجلها وقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل ا ل م ل ا ئ ك ة بيتا فيه جرس حدثنا موسى بن إ س م ا ع ي ل ومحمد بن عبد الله الخزاعي المعنى قالت حدثنا أبو عن الأشهد أبو الرحمن بطرفة أن جده بطرفة يوم عليه ل قال حدثنا ابو ل حدثنا ه ر ع وأبو الاشهر ق م ا ح د ث ن أبو أ ا ل عن عبد الرحمن بن طرفه عن عرفجه بن اسعد بمعنى قال يزيد قلت لابي الاشهر أدرك عبد الرحمن بن طرفة بن حدثنا مؤمل بن هشام حدثنا إ س م ا ع ي ل عن أ ب ي ا ل أ ش ع ب عن عبد الرحمن بن ط ر ف ة عن عرفجه بن أ س ع د عن أ ب ي ه ان ع ر ف ج ة ب م ع ن ى حدثنا ابن نفيل و حدثنا محمد بن س ل م ة عن محمد بن إ س ح ا ق قال حدثني يحيى بن عباد عن أ ب ي ه عباد بن عبد الله عن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم حليه من عند النجاشي أ ه د ا ه ا له فيها خاتب من فيه فص ذهب خاتب من حبشي قال ف أ خ ذ ه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معرضا عنه او ببعض أ ص ا ب ع ثم د ع أ م ا م ة ابنه ابي العاص ابنه ابنته ز ي ن ا فقال تحلي بهذا يا بني حدثنا عبد الله بن م س ل م ة حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن أ س ي د بن أ ب ي أ س ي د البراد عن نافع بن عياش عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من من من أن نار ومن أن أحب أحب يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب ومن أحب أن يطوق حبيبه ذهب ذهب يطوق فليطوقه طوقا طوقا نار ومن أحب ف ح ب أ ن يسور حبيبه سوارا من نار فليسوره سوارا من دهب ولكن عليكم ب ا ل ف ض ة فالعبوا بها حدثنا مسدد حدثنا أ ب و ع و ا ن ة عن منصور عن ربعي بن فراش عن ا م ر أ ة عن أ خ ت ل ن ح ذ ي ف ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معشر النساء أ م ا لكن في ا ل ف ض ة ما تحلينا به أ م ا إ ن ه ليس منكن ا م ر أ ة تحلى ذهبا تظهره إ ل ا عذبت به حدثنا موسى بن إ س م ا ع ي ل حدثنا أ ب ا ن بن يزيد العطار حدثنا يحيى أ ن محمود بن عمرو ا ل أ ن ص ا ر ي حدث أ ن أ س م ا ء بنت يزيد حدثت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة وأيما امرأة في مثله من النار يوم القيامة من مثله من قلالة عنقها النار تقلدت قلدت تقلدت ذهب جعلت في أ ذ ن ه ا قرصا من ذهب جعل في أ ذ ن ه ا مثله من النار يوم ا ل ق ي ا م ة حدثنا ح م ي د بن م س ع د ة حدثنا إ س م ا ع ي ل حدثنا خالد عن ميمون القناد عن أ ب ي خ ل ا ب ة عن م ع ا و ي ة بن أ ب ي سفيان أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمار وعن مقطعا لبس الذهب إلا قال أ ب و داود أبو قلابة لم يلقى لم معه حدثنا عثمان بن ابي ش ي ب ة حدثنا جرير عن الاعمش عن أ ب ي وائل عن ح ذ ي ف ة قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فما ترك شيئا يكون في حفظه حفظه مقامه ذلك إلى قيام من من علمه منه شيئا الساعة إلا حدث حفظه من حفظه ونسيه من نسيه علمه أصحابه هؤلاء الشيء ترك فأثره يكون ذلك ونسيه نسيه ليكون وإنه قد إلى حدث كما ثم الرجل الرجل إذا يفكر رآه عرفه وجه عنه إذا غاب حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا أ ب و داود الحفري عن بدر بن عثمان عن عامر عن رجل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون في هذه الأمة أربع فتن في يحيى سعيد الحنصي المغيرة حدثني أبو فتن الفنان حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد حدثنا هذه آخرها الله الأمة سالم أربع عبد بن حدثني العلاء بن ع ت ب ة عن عمير بن هالئن ا ل ع ن س ي ه قال سمعت عبد الله بن عمر يقول كنا قعودا عند رسول الله فذكر الفتن ف أ ك ث ر في ذكرها حتى ذكر ف ت ن ة ا ل أ ح ل ا ف فقال قائل يا رسول الله وما ف ت ن ة ا ل أ ح ل ا ف قال هي ح ر ب وحرب ثم ف ت ن ة السراء دخلها من تحت قدمي رجل من أ ه ل بيتي يزعم أ ن ه مني وليس مني وانما ا و ل ي ا ء ي المتقون ثم يصطلح الناس على رجل كورث على ضلع ثم فتنه الدهيماء لا تدع احدا من هذه الامه إ ل ا لطمته لطمه فاذا قيل انقضى تمادت يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا حتى يصير الناس إ ل ى ف ص ط ا ط ي ن ف ص ط ا ط إ ي م ا ن لا نفاق فيه و ف ص ط ا ط نفاق لا إ ي م ا ن فيه ف إ ذ ا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه او من غده حدثنا محمد بن يحيى بن حدثنا فارس ابن أبي مريم أخبرنا ابن محمد يحيى أبي مريم فروخ أسامة بن أخبرني ابن لقبيصة بن عن أبيه قال قال حديثة بن اليمان والله عن أبيه حدثنا الله الله فتنة إلى أن تنقضي ان الدنيا يبلغ من الى يبلغ معه ل الا ل ا ا فصاعدة سماه ث م ئ ة قد ب ا س مسدد ه و ا م واسم ابيه واسم ن حدثنا د حدثنا ابو عوانه عن ق س ا د ة عن نصر بن عاصم عن س ب ي ع بن خالد قال اتيت ا ل ك و ف ة في زمن فتحت تشتر اجلب منها بغالا فدخلت قال قلت من هذا فتجهمني القوم فاذا صدع من الرجال واذا رجل جالس تعرف اذا رايت انه من رجال اهل الحجاج قالوا أ م ا تعرف هذا هذا ح ذ ي ف ة بن اليمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ف قال ح ذ ي ف ة إ ن الناس كانوا ي س أ ل و ن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أ س أ ل ه عن الشر ف أ ح د ق ه القوم ب أ ب ص ا ر ه فقال إ ن ي أ ر ى الذي تنكرون إ ن ي قلت يا رسول الله أ ر أ ي ت هذا الخير الذي أ ع ط ا ن ا ل ل ه ايكون بعده شر كما كان قبله قال نعم قلت فما ا ل ع ص م ة من ذلك قال السيف قلت يا رسول الله ثم ماذا يكون قال إ ن كان لله خ ل ي ف ة في ا ل أ ر ض فضرب ظهرك و أ خ ذ مالك ف أ ط ع و إ ل ا فمت و أ ن ت عاط بجذل ش ج ر ة قلت ثم ماذا قال ثم يخرج ا ل ز ج ا ل معه نهر ونار فمن وقع في ناره وجب أ ج ر ه وحط وزره ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أ ج ر ه قال قلت ثم ماذا قال ثم هي قيام الساعه حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ق س ا د ة عن نصر بن عاصم عن خالد بن خالد يشكري بهذا الحديث قال قلت بعد السيف قال ب ق ي ة على أ ق ذ ا ء و ه د ن ة على د خ ن ثم ذاق الحديث قال وكان ق س ا د ة يضعه على ا ر د ة التي في زمن أ ب ي بكر على أ ق ذ ا ء يقول قذن و ه د ن ة يقول طلح على د خ ن على ض اتينا حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي حدثنا الله مسلمة اليشكري في رخص من بني ليث فقال من القوم قلنا بن ليث أ ت ي ن ا ك ن س أ ل ك عن حديث حذيفه فذكر الحديث قال قلت يا رسول الله هل بعد هذا الخير شر قال فتنه وشر قال قلت يا رسول الله هل بعد هذا الشر خير قال يا حزيفة تعلم كتاب الله وتبع ما فيه ثلاث ذراع قال قلت يا رسول الله البعد هذا الشر خير قال ه د ن ة على دخان و ج م ا ع ة على أ ق ذ ا ء فيها أ و فيهم قلت يا رسول الله ا ل ه د ن ة على الدخان ما هي قال لا ترجع قلوب أ ق و ا م على الذي كانت عليه قال قلت يا رسول الله أ بعد هذا الخير شر قال ف ت ن ة عمياء صمم عليها دعاه على أ ب و ا ب النار ف إ ن تمت يا ح ذ ي ف و أ ن ت عاض على جدل خير لك من أ ن تتبع أ ح د ا منهم حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث حدثنا أ ب و التياح عن قصر بن بدر العجلي عن س ب ي ع بن خالد بهذا الحديث عن ح ذ ي ف ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ف إ ن لم تجد يومئذ خ ل ي ف ة فاهرب حتى تموت ف إ ن تمت و أ ن ت عاط وقال في آ خ ر ه قال قلت فما يكون بعد ذلك قال لو أ ن رجلا نتج فرسا لم تنتج حتى تقوم ا ل س ا ع ة حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا ا ل أ ع م ش عن زيد ب وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب ا ل ك ع ب ة عن عبد الله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من بايع إ م ا م ا ف أ ع ط ا ه ص ف ق ة يده و ث م ر ة قلبه فليطعه ما استطاع ف إ ن جاء آ خ ر ينازعه فاضربوا ر ق ب ة ا ل آ خ ر قلت أ ن ت تناسى هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعته أ ذ ن ا ي ووعاه قلبي قلت هذا ابن عمك م ع ا و ي ة ي أ م ر ن ا أ ن نفعل ونفعل قال اطعه في ط ا ع ة الله و ع ه في م ع ص ي ة ا ل ل ه حدثنا محمد بن يحيى بن بن في ا حدثنا ر س ع ب د الله بن معصيه و س ى ن حيبان عن شيبان عن, الأعمش عن أبي الأعمش ا ل ح عن أ ب ر ر ي ة عن النبي صلى الله ن ب ي ص ى ا ل ل عليه للعرب وسلم قال ويل للعرب من شر قد اخترب. أفلح من يده. قال يده أبو داود فجست من من قد اخترب ابن شر عن كث وهب قال حدثنا جرير بن حازب عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك المسلمون ان يحاطروا الى المدينه حتى يكون ابعد مسالحهم سلاح حدثنا أحمد بن صالح بن عنبثة عن, عن, يونس عن الزهري قال وسلاح قريب من حدثنا سليمان عن ا ز ه ر قال قريب وسلاح ن خيفر ح بن حرب ومحمد بن عيسى قال حدثنا حماد بن زيد عن أ ي و ب عن أ ب ي قلابه عن أ ب ي أ س م ا ء عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ان ل ل زوالي الأرض أو قال ه أو إ ربي زوالي ا ل أ ر ض ف ر أ ي ت مشارقها ومغاربها وان ملك أ م ت ي سيبلغ ما ز و ي لي منها و أ ع ط ي ت ا ل ك ن ز ي ن ا ل أ ح م ر و ا ل أ ب ي ض و إ ن ي س أ ل ت ربي ل أ م ت ي أ ن لا يهلكها ب س ن ة بعامه ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أ ن ف س ه م فيستديح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بين اقطارها او قال حتى يكون بعضهم يهلك بعضا وحتى يكون بعضهم ي س ب ي بعضا و إ ن م ا أ خ ا ف على أ م ه ا ل ا ئ م ة المضلين و إ ذ ا وضع السيف في أ م ت ي لم يرفع عنها إ ل ى يوم القيامه ة الساعة ولا تقوم الساعة حتى قبائل من أمتي بالمشركين وحتى أوثان و قبائل بالمشركين قبائل حتى تنحف أمتي تعبد من من أمة ن إ سيكون في أمتي كلهم يزعب لبيت كذابون كلهم ثلاثون أنه انا خاتم النبي لا نبي بعدي ولا تزال طائفة نبي من امتي على ل بعدي ح قال ق ابن عوف للطائر حدثنا محمد بن اسماعيل حدثني ابي قال ابن عوف و ق ر أ ت في اصل اسماعيل قال حدثني ض م ض م عن شريح عن أ ب ي مالك يعني ا ل أ ش ع ر ي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن الله أ ج ا ر ك م من ثلاث خلال أن يدعو عليكم نبيكم جميعا وأن يظهر أهل أهل نبيكم لا عليكم فتخلكوا لا الباطل على جميعا يدعو يظهر حدثنا ق وأن لا على ظلالا تجتمعوا ح محمد بن سليمان ا ل أ ن ب ا ر ي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن ربعي بن ح ر ا ش عن البراء بن ن ا ج ي ة عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تدور رحى ا ل إ س ل ا م لخمس وثلاثين أ و ست وثلاثين او وثلاثين فإن يهلكوا فسبيل من وان سبع فسبيل هلك ي فان من قال م لهم دينهم يقم لهم سبعين ع م ا ا ق قلت امما بقي او مما مضى قال مما مضى قال أ ب و داود من قال فراش فقد أ خ ط أ حدثنا أ ح م د بن صالح حدثنا عن بثه حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني حميد بن عبد الرحمن أ ن أ ب ا ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ي ت ق ا ر ب الزمان وينقص العلم وتظهر الفتن و ي ن ق ى الشح و ي ك س ر الهرج قيل يا رسول الله أ ي ت ه قال القتل القتل حدثنا عثمان بن أ ب ي ش ي ب ة حدثنا وكيع عن عثمان الشحام قال حدثني مسلم بن أ ب ي بكر عن أ ب ي هريره قال قال س و ل الله صلى الله ل ع ه إنها فيها وسلم ستكون فتنة يكون المتجع فتنة ي خ ا الجالس والجالس خيرا, من الجال خيرا من القائم والقائم خيرا من الماشي والماشي خيرا الساعي قال يا ا من من من من رسول ل ل ما تأمرني قال من كانت له إبل قال فليلحق بابله ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه ومن كانت له ارض فليلحق بارضه قال فمن لم يكن له شيء من ذ ا ك ه قال فليعمد إ ل ى سيفه فليضرب بحده على حره ثم لينجو واستطاع النجاح حدثنا يزيد بن خالد الرملي حدثنا مفضل عن عياش عن بكير عن ب س ر بن سعيد عن حسين بن عبد الرحمن الاشجعي ه هذا الله يده الله الله عليه وسلم رسول وبطط رسول وسلم وتلا الحديث قال فقلت يا رسول الله أرأيت إن دخل علي ليقتلني قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن كبدي آدم في يا أرأيت بيتي كبدي يزيد إن كن لئن إلي الآية بطط يدك حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا ابي حدثنا شهاب بن فراش عن ا ل ق ا س ل بن غزوان عن إ س ح ا ق بن راشد الجزري عن س ا ل ه حدثني عمرو بن وابصه الاسدي عن ابيه وابصه عن ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر بعض حديث ابي بكر قال قتلاها كلهم في النار قال فيه قلت متى ذلك يا ابن مسعود قال تلك أ ي ا م الهرج حيث لا يامن الرجل جليسا قلت فما ت أ م ر ن ي ان أ د ر ك ن ي ذلك الزمان قال تكف لسانك ويدك وتكون حلسا من أ ح ل ا س بيتك فلما قتل عثمان طار قلبي مطاره فركبت حتى أ ت ي ت ل م ش ق فلقيت خريم بن فاتك فحدثه فحلف بالله الذي لا إ ل ه إ ل ا هو لسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ح د ث قال ب مسعود حدثنا و ا رسول محمد بن جحادة عن عبد الرحمن بن ثروان عن هزيف عن أبي موسى الأشعري قال, قال أصول الله صلى الله عليه وسلم إ ن بين يدي ا ل س ا ع ة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا فيها خير من ا ل س ا ع ة فكسروا قسيكم وقطعوا أ و ت ا ر ك م واضربوا سيوفكم ب ا ل ح ج ا ر ة ف إ ن دخل ي على ن ي ع أ ح د منكم فليكن كخير ابني آدم حدثنا أبو الوليد حدثنا أبو عوانة عن رقبة مصقلة عن أبي جحيفة عن ادم ل م ابن إ ذ أ ت ى على ر أ س منصوب فقال شقي قاتل هذا فلما مضى قال وما أ ر ى هذا إ ل ا قد شقي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مشى إلى رجل من أمتي النار إلى رجل ليقتله فاليقل فالقاتل في هكذا و ا ل م قال ت و ل في ج ن ة ق ابو ل أ داود رواه الثوري عن عون عن عبد الرحمن بن سمير او سميره ورواه ل ي س بن أ ب ي سليم عن عون عن عبد الرحمن بن سميره قال أ ب و داود قال لي ا ح س ن بن علي حدثنا أ ب و الوليد يعني بهذا الحديث عن أ ب ي عوانه وقال هو في ك ت ا ب ابن س ب ر ة وقالوا سمره وقالوا سميره هذا كلام أبو الوليد حدثنا م ت د د حدثنا حماد بن زيد عن أ ب ي عمران الجوني عن ا ل م ش ع ف بن طريف عن عبد الله بن الصامت عن أ ب ي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أ ب ا ذر قلت لبيك يا رسول الله وسعديه قال فيه كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف يعني أنت أصاب أعلم أو الناس موت قلت إذا القبر الله ورسوله أعلى أو قال ما خار الله ورسوله لي قال عليك بمن ا قال ل ص تصبر ب ر أو ث قال قلت يا أبا لي لبيك أ ذا وسعدي انت رأيت الزيت عليك منه قلت يا رسول الله افلا اخذ سيفي واضعه على عاتقي قال شاركت القوم إ ذ ا قلت فما تامرني قال ألزم بيتك قال ل دخل علي ت فإن بيتك ق فإن أن خشيت يبهرك ع ابو ع السيف فألقي ث و ك على ج ه ك بإثنك يبوء أبو وإثنك قال أبو داود لم يذكر المشعث في هذا الحديث غير حماد بن زيد حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا عفان بن مسلم حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عاصم بن أ ح و ل عن أ ب ي ك ب ش ة قال سمعت موسى رسول أبا قال يقول الله قال ل ه ع ل ي ه و س ل ا م ان بين أ ي د ي ك م فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي, ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي قالوا فما قالوا أحلى خير خير خير سبيوتكم تأمرون من من من كونوا حدثنا ابراهيم بن الحسن الحصيصي حدثنا حجاج يعني ابن محمد حدثنا ل ل ي ث بن سعد قال حدثني م ع ا و ي ة بن صالح ان عبد الرحمن بن جبير حدثه عن ابيه عن المقداد بن الاسود قال ايم الله لقد سمعت رسول ان الفتن تولي و فصبر ف ا بن بن قال قال خالد بن أ ب ي عمران عن عبد الرحمن بن البيلباني عن عبد الرحمن بن هرمز عن أ ب ي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستكون ف ت ن ة صماء بكماء عمياء من أ ش ر ف لها استشرفت له ا و إ ش ر ا ف اللسان فيها ف في و ق و ع السيف حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد بن زيد حدثنا ليث عن قاوس عن رجل يقال له ز ي ا ن عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أ ب و داود رواه الثوري عن ميث عن طاووس عن ا ل أ ع ج م حدثنا محمد بن عيسى الطباع حدثنا عبد الله بن عبد القدوس قال زياد في م ي نكوس ف حدثنا عبد الله بن الله م ل م عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أ ب ي ص ع ص ع ة عن أ ب ي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشف أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شغف الجبان ومواقع القطر يفر بدينه ومواقع شغف أن غنما الجبان القطر مال المسلم بها حدثنا قال ن ارجع أ ن ي فاني ي ل خ ت ا أبو بكر فقال أرجع فقال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إ ذ ا تواجه المسلمان بسيفيهما القاتل والمقتول في النار س و المقتول ل الله القاتل بال قال هذا فما إنه أراد ا قتل、صاحبه. حدثنا محمد بن المتوكل العثقلاني حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أ ي و ب عن الحسن ب إ س ن ا د ه ومعنى مختصرا ح د ث ن مؤمن بن الفضل ا ل حدثنا ر ي ح محمد بن شعيب عن خالد بن د ه ق ا ن قال كنا في غزوه القسطنطينيه أهل ل ف س من أشرافهم و خ ر م ي ع ر ف و ن ذ ل ك ل ه يقال له ه ا ن ا بن كلثوم ا بن شريك الكناني فسلم على عبد الله بن أ ب ي زكريا وكان يعرف له حقه قال لنا خالد فحدثنا عبد الله بن أ ب ي زكريا قال سمعت أ م الدرجاء تقول سمعت أ ب ا الدرجاء ي ق و ل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عسى الله أ ن ي غ ف ر إ ل ا من مات مشركا او مؤمن قتل مؤمن مؤمنا متعمدا فقال هانئ بن كلثوم سمعت محمود بن الربيع يحدث عن ع ب ا د ة بن الصامت أ ن ه سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ق انه ل م قتل ق ت ل مؤمنا فاعفض ب لم ي قال ب ل ل ولا عدلا ه منه صرفا ولا قال لنا خالد ثم حدثني ابن أ ب ي زكريا عن أ م الدرداء عن ابي الدرداء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما ف إ ذ ا صاب دما حراما بلح وحدث مكرسوم محمود بن عبادة بن عن رسول وسلم سوا حدثنا الرحمن محمد عبادة الصامد عبد مثلهم هانئذ الله صلى الله عليه الربيع مبارد عن بن بن عن بن عن بن عمر صلى حدثنا صدقه بن خالد او غيره قال قال خالد بن دير ق ا ن س أ ل ت يحيى ا بن يحيى الغساني عن قول ي اعتبط بقتله قال الذين يقاتلون احدهم حدثنا فيرى يستغفر ابن عن أ ب ي الزناد عن مجالس بن عوف أ ن خ ا ر ج ة ا بن زيد قال سمعت زيد بن ثابت في هذا المكان يقول أ ن ز ل ت هذه الايه آ ي يقتل ة ومن م م ن ؤ متعمدا جهنم خالدا فجزاءه ف ا القرآن والذين لا يدعون مع الله إلها من آخر ولا المؤمنين بعد يدعون مع أن من تيش في يقتلون آخر ا ل ن ا ل ف س التي حرم الله إ ل ا بالحق ب س ت ة أ ش ه ر حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير عن منصور عن سعيد بن جبير أ و حدثني الحكم عن سعيد بن جبير قال س أ ل ت ابن عباس فقال لما نزلت التي الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلى ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا مع حرم بالحق يدعون في آخر قال مشركو أ ه ل م ك ة قد قتلنا النفس التي حرم الله ودعونا مع الله إ ل ه ا آ خ ر و أ ت ي ن ا الفواحش ف ا ن ذ ر الله إ ل ا من تاب وامن وعمل عملا صالحا ف أ و ل ئ ك يبدل الله سيئاتهم حسنات فهذه ل أ و ل ئ ك قال وأما التي في النساء ومن التي النساء في ي قال ت ل م م ؤ ن متعمدا جهنم فجزاؤه ا آ ي ة ق الرجل إ ذ ا عرف شرائع ا ل إ س ل ا م ثم قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم لا ت و ب ة له فذكرت هذا لمجاهد ا ل ف ق ا ر إ ل ا من ن ج ل حدثنا أ ح م د بن إ ب ر ا ه ي م حدثنا حجاج عن ابن جريد حدثني يعلى عن سعيد بن عبد عن ابن عباس في هذه ا ل ق ص ة والذين لا يدعون مع الله إ ل ه ا اخر أ ه ل الشرك قال ونزل يا ع ب ا د الذين أ س ر ف و ا على أ ن ف س ه م لا الله تقنطوا من رحمة、الله. حدثنا أ ح م د بن حنبل حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن ا ل م غ ي ر ة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا قال ما نسخها ش ي ء حدثنا أ ح م د بن يونس حدثنا أ ب و شهاب عن سليمان التيم ي عن أ ب ي مجلد في قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم قال هي جزاؤه ف إ ن شاء الله أ ن يتجاوز عنه ف ع ل حدثنا مسدد د ح ث ن ابو أ ا ل أ ح و ص سلام بن سليم عن منصور عن هلال بن يسار عن سعيد بن زيد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ف ت ن ة فعظم أ م ر ه ا فقلنا أ و قالوا ل لئن ل ل ه أ د ر ك ت ن ا ه ذ ه ل ت ه ك ن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا إ ن بحسبكم القتل قال سعيد ف ر أ ي ت إ خ و ا ن ي ق ت ل حدثنا عثمان بن أ ب ي ش ي ب ة حدثنا كثير بن هشام حدثنا ا ل م س ع و د ي عن ت ع ي د بن أ ب ي ب ر د ة عن أ ب ي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ م ت ي هذه أ م ة ا ل م ر ح و م ة ليس عليها عذاب في ا ل آ خ ر ة عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل حدثنا بن عثمان حدثنا مروان بن معاوية عن إسماعيل يعني ابن أبي خالد عمر عن عن رسول يعني أبي قال الله صلى الله عليه وسلم يقول أبيه سمعت حتى يزال هذا الدين قائمة حتى يكون علي اثنى عشر خ ل ي فسمعت ة الأمة كلهم عليه تجتمع ف كلاما من النبي صلى الله عليه وسلم لم أ ف ه م قلت ل أ ب ي ما يقول قال كلهم من م حدثنا قريب و سمعت ى بن س ا ي رهيب ل قال حدثنا حدثنا زاود عن عن جابر بن عامر جابر سورة ع م س رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال هذا الدين عزيزا الى اثني عشر خ ل ي ف ة قال فكبر الناس و ض ج و ا ثم قال ك ل م ة خ ف ي ف ة قلت ل أ ب ي يا أ ب ت ما قال قال كلهم من قريش حدثنا ابن نفيل حدثنا زهير حدثنا زياد بن خ ي ث م ة حدثنا ا ل أ س و د بن سعيد الهمدني ا عن جابر بن س ب ر ة بهذا الحديث زاد فلما رجع إ ل ى منزله أ ت ت ه قريش فقالوا ثم يكون ماذا قال ثم يكون ا ل ه ر ب بسدد حدثنا عمر بن عبيد حدثهم وحدثنا محمد بن العلاء حدثنا أ ب و بكر يعني بن عياش وحدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان وحدثنا أ ح م د بن إ ب ر ا ه ي م حدثنا عبيد الله بن موسى أ خ ب ر ن ا زائدا وحدثنا أ ح م د بن إ ب ر ا ه ي م حدثني عبيد الله بن موسى عن فطر المعنى واحد كلهم عن عاصم عن ذر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم يبق من الدنيا إ ل ا يوم قال ز ا ئ د ة في حديثه لطول الله ذلك اليوم ثم اتفقوا حتى بيتي يبعث فيه رجلا مني ي اهل رجلا او من و قال س اسمي واسم أبيه اسم م م ه ابيه ابي زاد في حديث ي زاد فطر أ ملأت الارض قصطا وعدلا كما ظلما وجورا وقال في حديث سفيان لا تذهب او لا ت ن ق ض الدنيا حتى يملك العرب رجلا من اهل بيتي يواطئ اسمه اسمي ح د ث قال لو ابن حدثنا دكين فطر عن لم ابن يبق من الدهر الا يوم لبعث الله رجلا من اهل بيت ي ي م ل أ ه ا عدلا كما ملات جورا حدثنا أحمد بن حدثنا عبد الله بن جعفر من رقي حدثنا أبو المليح ح عبد بن بن من إبراهيم الله ا أبو جعفر رقي ل سمعت ن بن ر ن بن بيان عن علي بن نفير عن سعيد بن المسي عن بياذ علي سعيد المسي ا سلمة ل أم ق سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المهدي من ع ت ر ت ي من ولد ف ا ط م ة قال عبد الله بن جعفر وسمعت أ ب و المليح يثني على علي بن نفيل ويذكر منه صلاحا د ث ن سهل ل بن بن بذية حدثنا عمران ثمام ا قال ن عن قتادة عن نظرة عن أبي سعيد قتادة ابي ابي خ ض رسول ي قال قال ر الله صلى الله عليه وسلم المهدي مني ا ج ل ا ل ج ب ه ة ا غ ن ى ا ل ا ن ي م ل أ الارض ق ص ط ا وعدلا كما م ل أ ت جورا وظلما يملك س ب ع ة حدثنا محمد بن المثنى حدثنا م ع ا ر بن هشام حدثني ابي عن ق ت ا د ة عن صالح أبي الخليل عن ص ام ح ب الله عن أ سلمه زوج النبي ا صلى ل ل عن ل وسلم ي ه ع النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون اختلاف عند موت خليفه فيخرج رجل من أ ه ل ا ل م د ي ن ة هاربا إ ل ى م ك ة ف ي أ ت ي ه ناس من أ ه ل م ك ة فيخرجونه وهو كاره فيبايعونه بين ا ل ر ق ن والمقام ويبعث إ ل ي ه بعث من أ ه ل الشام ف ي خ س ف بهم بالبيداء بين م ك ة و ا ل م د ي ن ة ف إ ذ ا ر أ ى الناس ذلك أ ت ا ه أ ب د ا ل الشام و ع ط ا ئ ب اهل العراق فيبايعونه بين الركن والمقام ثم ي ن ش أ رجل من قريش أ خ و ا ن ه كلا فيبعث إ ل ي ه م بعثا فيظهرون عليهم وذلك بعث كلا و ا ل خ ي ب ة لمن لم يشهد غ ن ي م ة كلا فيقسم المال ويعمل في الناس ب س ن ة نبيهم صلى الله عليه وسلم ويلقي الإسلام بجيرانه الإسلام في الأرض سبعة فيلبث سنة في ثم المسلمون يتوفى ويصلي عليه المسلمون قال ابو داود قال بعضهم عن هشام تسع سنين وقال بعضهم سبع سنين حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا عبد الصمد عن همام عن ق ت ا د ة بهذا الحديث وقال تسع ة سنين قال ابو داود وقال غير معاذ ابن غير هشام المثنى عمر عاصم عن تسعة سنين حدثنا حدثنا حدثنا أ ب و العوام حدثنا ق س ا د ة عن ابي ا ل خ ي ل عن عبد الله بن الحارث عن أ م س ل م ة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وحديث معاذ اتم حدثنا عثمان بن أ ب ي ش ي ب ة حدثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد الله بن ا ل ق ف ي ة عن أ م س ل م ة عن النبي صلى الله عليه وسلم ب ق ص ة جيش ا ل خ س قلت يا رسول الله صلى الله كان كارئا عليه وسلم فكيف بمن كان قال يخسف ي بهم ب ولكن يبعث يوم القيامة علي ث يوم ا ق ا قال زاود ا م ة على عن ديته حدث أبو رضي و ن بن المغيرة قال حدثنا عمر بن أبي عن شعيب بن خالد عن أبي شعيب أبي المغيرة قال خالد إسحاف قال قال, قال علي عمر خيس ر الله عنه ونظر إ ل ى ابنه الحسن فقال إ ن ابني هذا سيد كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج من صلبه رجل يسمى باسم نبيكم يشبهه في الخلق رجل من صلبه وقال ل ل ل ا ا يشبهه في خ ثم يملأ ذكر قصة أ أبي ر هارون عمر ض عدلا حدثنا وقال ق بن ي سمعت عن ط ر طريف ف بن ن الحسن عن هلال بن أبي هلال قال س عمر ع م ع ل ي رضي الله عنه ي ق و ل قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج رجل من وراء النهر يقال له الحارث بن حارث على مقدمته رجل يغال له مقدمته م ن ص وجب ر قريش لرسول يوطئ أو يمكن عليه أو وسلم و محمد كما مكنت لآل الله صلى الله عليه وسلم وجب على كل مؤمن نصره أ و قال إ ج ا ب ت ه حدثنا سليمان بن داود المهري أ خ ب ر ن ا ا بن وهب أ خ ب ر ن ي سعيد بن ابي أ ي و ب عن شراحيل بن يزيد المعافري عن أ ب ي علقمط عن أ ب ي هريره فيما عليه اعلم وسلم الله عن رسول صلى الله عليه وسلم. قال ان الله يبعث لهذه ا ل ا م ة على ر أ س كل مئه س ن ة من يجدد لها دينها قال ابو داود رواه عبد الرحمن بن الاستندراني لم يجز به حدثنا حدثنا عيسى الرحمن لم مال مكهول وابن أبي زكريا إلى بن الاستندراني فحدثنا عن جبير بن نفير عن الهدنه قال قال جبير انطلق بنا إ ل ى ذي مخبر رجل من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم فأتيناه فسأله فقال فتغزون فتنصرون سمعت ستصالحون أنتم وتغنمون وتسلمون جبير عليه عن الهدنة آمنا من ترجعون الله الله الروم صلحا عدوا رسول وسلم صلى يقول ورائكم وهم ثم حتى بمرج الصليب غلب الصليب فيغضب من من المسلمين تغدرهم وتجمع م فيرفع رجل النصرانية رجل زيت فيقول فيدقه نول فعند أهل ذلك ل ل ل حدثنا م ة ح م ؤ م ن بن الفضل الحراني حدثنا, الوليد بن مسلم حدثنا ابو ل ل و ي د ن حدثنا مسلم أ ب عمرو عن حسان بن عطيه ة ب ذ ا الحديث وزاد فيه المسلمون إلى أسلحتهم فيقتسلون فيه ويثور فيكت يكرم الله تلك ا ل ع ص ا ب ة ب ا ل ش ه ا د ة إ ل ا أ ن الوليد جعل الحديث عن جبير عن ذي مخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أ ب و داود ورواه روح ويحيى بن حمزة وبشر الأوزعي بكر عن الأوزع كما قال حمزة عيسى بن بن عن حدثنا عباس بن العنبري حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أ ب ي عن مكحول عن جبير بن نفير عن مالك بن يثامر عن معاذ بن جبل قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمران بيت المقدس خراب يثرب وخراب يثرب خروج ا ل م ل ح م ة وفتح القسطنطينيه الدجان. ثم ضرب بيده منكبه الذي حدثه على تخذ ثم قال إن أو قال إ ن هذا لحق كما أ ن ك ها هنا أ و كما أ ن ك قاعد يعني معاذ بن جبل حدثنا عبد الله بن محمد ا ل ن ف ي ل ي حدثنا عيسى بن يونس عن أ ب ي بكر بن أ ب ي مريم عن الوليد بن سفيان الغساني عن يزيد بن قتيب السكوني عن أ ب ي بحريه عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ل م ل ح م ة الكبرى وفتح ا ل ق س ط ن ط ي ن ي ة وخروج الدجال في س ب ع ة أ ش ه ر حدثنا حلوه بن شريح الحمصي خ ن س ي د ا خالد قال أ ب و داود هذا أ ص ح من حديث عيسى حدثنا عبد الرحمن بن إ ب ر ا ه ي م الدمشقي حدثنا بشر بن بكر حدثنا ابن جابر حدثني أ ب و عبد السلام عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشف عليكم يومئذ فقال الأمم تداعى كما تداعى الأكلة إلى قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن قال إلى قلة أن ومن نحن بل أ ن ت م يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن ل الله من صدور عدوكم ا ل م ه ا ب ة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن فقال قائل قال قال يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت حدثنا هشام بن عمار حدثنا يحيى بن حمزة حدثنا بن جابر رسول يحيى حدثني زيد أرطأة حمزة بن بن بن حب بن سمعت زبير بن نفير أ قال د د ر ان ء أ رسول وسلم الله صلى الله عليه وسلم قال إن فصاق المسلمين يوم ا ل م ل ح م ة ب ا ل غ و ط ة إ ل ى جانب م د ي ن ة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام خير قال أ ب و داود حدثت عن ابن وهب قال حدثني بن حازم عن عبيد الله بن عن بن عن نافع عن ابن جرير عليه يوشف عمر عمر قال قال قال رسول الله قال قال الله الله وسلم صلى المسلمون أن ي ح ا ا ا ف ر و إلى ل م د ي ن ة حتى يكون أبعد م س ا ل ل ح ه م س احمد حدثنا ح أ بن صالح عن عنبسه عن يونس عن الزهري قال وسلاح قريب من خيفر حدثنا عبد الوهاب بن نجده حدثنا إ س م ا ع ي ل و حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا الحسن بن سوار حدثنا إ س م ا ع ي ل حدثنا سليمان بن سليم عن يحمي بن جابر الطائي حسن عن عوف بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يجمع الله على هذه ا ل أ م ة سيفين سيفا منها وسيفا من عدوها حدثنا عيسى ب و محمد الرملي حدثنا ض م ر ة ا ل س ي ب ا ن عن أ ب ي سكينه رجل من المحررين عن رجل من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال دعوا ا ل ح ب ش ة ما ودعوكم و ت ر ك و ا الترك ما تركوكم حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا يعقوب يعني ا ل س ك ن د ر ا ن ي عن سهيل يعني بن أ ب ي صالح عن أ ب ي ه ر ي ر ة يلبسون الشعر حدثنا قصيبه وابن السرح وغيرهما قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره روايه قال ابن السرح أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم ا ل س ا ع ة حتى ت ق ا ت ل قوما نعالهم الشعر ولا تقوم ا ل س ا ع ة حتى ت ق ا ت ل قوما صغار الاعين دلف الآلف كأن المجان كأن وجوههم المطرقة حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا بشير بن المهاجر حدثنا عبد الله بن ب ر ي د ة عن أ ب ي ه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يقاتلكم قوم صغار اعين يعني الترك قال تسوقونهم ثلاث مرار حتى تلحقوهم ب ج ز ي ر ة العرب ف أ م ا في ا ل س ي ا ق ة ا ل أ و ل ى فينجو من هرب منهم و أ م ا في ا ل ث ا ن ي ة فينجو بعض ويهلك بعض و أ م ا في ا ل ث ا ل ث ة ف ي ص ط ل م و ن أ و كما قال حدثنا م ح يحيا حدثنا م د بن بن فارث ع ب د ابي ل ص م د ن ن عبد د الوارث ث ح أ ب يحدث ن ان سعيد ب جمهان حدثنا مسلم حدثنا بن أبي ب ك رسول ة قال م ع ت أبي أن يحدث ر س الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ناس من أ م ت ي بغائط يسمونه ا ل ب ص ر ة عند نهر يقال له د ج ل ة يكون عليه جسر يكثر اهلها وتكون من أ م ص ا ر المهاجرين قال بل يحيى قال بليحيا ق ا ب و معمر وتكون من امطار المسلمين فاذا كان في اخر الزمان جاء بنو قنطوراء قراب الوجوه صغار اعين حتى ينزلوا على شط النهر فيتفرق أ ه ل ه ا ثلاث ف ر ق فرقة ي أ خ ذ و ن أ ذ ن ا ب البقر و ا ل م د ر ي ه وهلف و ف ر ق ة ي أ خ ذ و ن ب أ ن ف س ه م وكفروا و ف ر ق ة يجعلون ذ ر ا ر ي ه م خلف ظهورهم ويقاتلونهم وهم الشهداء حدثنا عبد الله بن الصباح حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد حدثنا موسى الحمار لا أعلمه إلا لا ذكره عن م وقال س أنس ى بن بن الله الله عن له يا انس ان الناس يمصرون انصارا وان نصرا منها يقال له البصره او البصيره فان انت مررت بها او دخلتها فاياك وسباخها وكلائها وسوقها وباب امرائها وعليك بضواحيها فانه يكون بها خسف وقذف و ر ج وقوم يبيتون يصبحون ق ر ا د ة وخناد حدثنا محمد بن المثنى حدثني إ ب ر ا ه ي م بن صالح بن درهم قال سمعت أ ب ي يقول انطلقنا حاجين ف إ ذ ا رجل فقال لنا إ ل ى جنبكم ق ر ي ة يقال لها ا ل أ ب ل ه قلنا نعم قال من يضمن بي منكم أ ن يصلي لي في مسجد العشار ركعتين او أ ر ب ع ة ويقول ه ذ ه هريرة لأبي س م ا ت خليلي أ ب ا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول إ ن الله يبعث من مسجد العشار يوم ا ل ق ي ا م ة شهداء لا يقوم مع شهداء بدر غيرهم قال أ ب و داود هذا المسجد مما يلي ا ن ه حدثنا القاسم بن أ ح م د البغدادي حدثنا أ ب و عامر عن زهير بن محمد عن موسى بن جبير عن أ ب ي امامه بن سهل بن حنيف عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتركوا ا ل ح ب ش ة ما تركوكم ف إ ن ه لا يستخرج كنز الكعبه الا د س ويقتين من الحبشه ة حدثنا مؤمل بن بشام مؤمل زرعة قال جاء إلى مروان بالمدينة فسمعوه يحدث في الآيات أن أولها قال إلى عبد فانطرفت أولها التجار قال الله إلى أن بن عمر فحدثته فقال عبد الله لم يقل شيئا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إ ن أ و ل الايات خروجا طلوع الشمس من مغربها أ و ا ل د ا ب ة على الناس ض ح ا ف أ ي ت ه م ا كانت قبل صاحبتها فالاخرى على إ ث ر ه ا قال عبد الله وكان ي ق ر أ الكتب و أ ظ ن أ و ل ه م ا خروجا طلوع الشمس من مغربها حدثنا مسدد وهناد المعنى قال سدد حدثنا ابو الاحوث حدثنا فرات القزاز عن عامر ا بن و ا س ل ة وقال هند ا عن ابي ا ل ط ف ي عن ح ذ ي ث ه بن اسيد الغفاري قال كنا قعوداً نتحدث قعودا فقال ي عليه ظل غرفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم غرفة فذكرنا الساعة فارتفعت الساعة أصواتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تكون أ و لن تقوم ا ل س ا ع ة حتى يكون قبلها عشر آ ي ا ت ر و ع الشمس من مغربها وخروج ا ل د ا ب ة وخروج ي أ ج و ج و م أ ج و ج والدجال وعيسى ابن مريم والدخان و ث ل ا ث ة خ ت و ف خسف بالمغرب وخسف بالمشرق وخسف ب ج ز ي ر ة العرب واخر ذلك تخرج نار من اليمن من قعر عدن تسوق الناس إ ل ى البحر م أحمد ح حدثنا ن عن عن أبي بن شعي ا ل ا حدثنا الفضير عمارة قال قال الله صلى الله م محمد مريرة وسلم ي أبي أبي عليه بن عن عن عن رسول صلى زرعة من مغربها فإذا طلعت و ر ه ا ا ل ن امن س آ من عليها فذاك حين لا ينفع نفسا إ ي م ا ن ه ا لم تكن آ م ن ت من قبل أ و ك س ب ت في إ ي م ا ن ه ا خيرا حدثنا الحندي حدثني بن خالد السكوني حدثنا حبيب عبد سعيد خالد عبيد عبد بن بن السكوني عن بن الرحمن عن حفظ بن الله الله عاصم عقبة عن أبي هريرة أبي حفظ قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الفرات أ ن يحفر عن كنز من ذ ه ب فمن حضره فلا ي أ خ ذ منه شيئا حدثنا عبد الله بن سعيد ا ل ك ن د ي حدثني ر ف ة يعني بن خالد حدثني عبيد الله عن أ ب ي الزناد عن الاعراض عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ه إ ل انه أ قال يحفر عن جبل من ذ ه ب حدثنا الحسن ب ن س ع ي ع م ر حدثنا جرير عن منصور عن ربعي بن س ر ا ش قال اجتمع ح ذ ي ف ة و أ ب و مسعود فقال حذيفة ل أ ن ا بما مع الدجال أ ع ل م منه إ ن معه بحرا من ماء ونهرا من نار فالذي ترون أنه نار ماء والذي ترون أنه فالذي ماء والذي ماء نار فمن ادرك ذلك منكم فاراد الماء فليشرب من الذي يرى انه نار فانه سيجده ماء قال أ ب و مسعود البدري هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حدثنا أ ب و الوليد الطيالسي حدثنا ش ع ب ة عن ق ت ا د ة قال سمعت أ ن س بن مالك يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال ما بعث نبي إلا قد أنذر أمته إلا الدجال الأعور الكذاب بعث ألا نبي أعور أنظر وإنه ألا قد وان ربكم ليس باعوى ا وان بين عينيه مكتوبا كافا حدثنا محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبه كافرا حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن شعيب بن الحفحاب عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال يقراه كل مسلم حدثنا موسى بن إ س م ا ع ي ل حدثنا جرير حدثنا ق م ي د بن هلال عن أ ب ي الدهماء قال سمعت عمران بن حسين يحدث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينعن فوالله إ ن الرجل ل ي أ ت ي ه وهو يحسب أ ن ه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من ا ل ش ب ه ة أ و لما يبعث به من ا ل ش ب ه ة هكذا قال حدثنا ح ي و ة بن شريح حدثنا ب ق ي ة حدثني بحير عن خالد بن معدن عن عمرو بن ا ل أ س و د عن جناده بن أ ب ي أ م ي ة عن ع ب ا د ة بن الصامت أ ن ه حدثهم أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ن ي قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت أ ن لا تعقلوا ان مسيح الدجال رجل قصير اسعد جعد أ ع و ر مطموس العين ليس ب ن ا ت ئ ة ولا حجر ا ء ف إ ن أ ل ب س عليكم فاعلموا أ ن ربكم ليس باعور ل أبو داود عمرو بن الأسود ولي القضاء حدثنا صفوان بن عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أ ب ي ه عن النواس بن سمعان الكلابي قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ل ت ج ا ل فقال إ ن يخرج و أ ن ا فيكم ف أ ن ا حجيجه دونكم و إ ن يخرج و ل س فيكم فامرء حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم فمن أ د ر ك ه منكم ف ل ي ق ر أ عليه فواتح سوره الكهف فانها جواركم من ف ت ن ل ه هذا اليوم الذي اليوم كثن ق ا ت ن ا اتكفينا فيه ص ل ا ة يوم و ل ي ل ة قال لا اقدروا له ق د ر ة ثم ينزل عيسى بن مريم عند ا ل م ن ا ر ة البيضاء شرقي ة دمشق فيدركه عند باب لد فيقتله حدثنا عيسى بن محمد حدثنا عن عن نحوه حدثنا حفظ بن عمر حدثنا السيداني عبد مثل بن عن عن بن عن عن النبي معناه بن الله ابي امامة الله الصلوات عيسى عمر عليه عمر وسلم صلى ضمرة وذكر حدثنا قال د ة عن س ا من ب أبي لأبي الجعب معدالة عن ط حفظ ة عن عن عليه النبي من حديث ح الدرداء أبي يرويه الله قال صلى وسلم عشر آ ي ا ت من أ و ل سورتك عصم من فتنه الدجال قال ابو داود ة قسادة من, من, من آخر حدثنا ه ذ ب ة بن خالد حدثنا همام بن يحيى عن ق س ا د ة عن عبد الرحمن بن آ د م عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس بيني وبينه نبي يعني عيسى و إ ن ه نازل ف إ ذ ا ر أ ي ت م و ه ف ع ر ف و ه رجل مربوع إ ل ى ا ل ح م ر ة والبياض بين ممصرتين يقطر كأن رأته ويهلك إ ن لم ص ب ب ل فيقاتل الناس على الإسلام فيدق الصليب ويقتل الخنذير فيدق ويضع الجزية ي و الله في زمانه الملل كلها إ ل ا ا ل إ س ل ا م ويهلك المسيح الدجال يمكس في الأرض أربعين سنة ثم يتوفى فيصلي عليه ثم المسلمون سنة الأرض حدثنا ا ل ن خ ي ل ي حدثنا عثمان بن عبد الرحمن حدثنا ابن أ ب ي ذئب عن الزهري عن أ ب ي سلمه عن ف ا ط م ة بنت ذقي عليه أن أخر رسول الآخرة وسلم الله صلى الله عليه وسلم أخر العشاء ا ليلة ثم خرج ف قيس ا ل إنه ن ح ب ث حديث كان يحدثنيه تميم للداري تميم كان عن رجل كان ت ج ز ي ر ة من جزائر البحر ف إ ذ ا أ ن ا ب ا م ر أ ة تجر شعرها قال ما أ ن ت قال أ ن ا الجساسه اذهب إ ل ى ذلك القصر ف ا ت ي ت ف إ ذ ا رجل يجر شعره مسلسل في ا ل أ غ ل ا ل ينزو فيما بين السماء و ا ل أ ر ض فقلت من أ ن ت قال أ ن ا ا ل ت ج ا ل خرج نبي ا ل أ م ي ي ن بعد قلت نعم قال أ ط ا ع و ه أ م عصوه قلت بل أ ط ا ع و ه قال ذاك خير لهم حدثنا حجاج بن أ ب ي يعقوب حدثنا عبد الصمد حدثنا أ ب ي قال سمعت حسينا المعلم حدثنا عبد الله بن غ ر ي د ة حدثنا عامر بن شراحيل الشعبي عن ف ا ط م ة بنت قيس قالت سمعت منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي أ ن ا ل ص ل ا ة جامعه رسول ل ل ا جلس على المنبر وهو يضحك قال ي ل ز م كل إ ن س ا ن مصلى ّ ثم قال هل تدرون لم ا جمعتكم قال و الله ا ورسوله أ ع ل م قال إ ن ي ما جمعتكم ب ر ه ب ة ولا ر غ ب ة ولكن جمعتكم أ ن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع و أ س ل م وحدثني حديثا وافق الذي حدثكم عن الدجاج حدثني أ ن ه ركب في سفينه ب ح ر ي ة مع ثلاثين رجلا من ل خ م وجذام فلعب بهم الموت بهم شهر في البحر وارفعوا إلى جزيرة خين مغرب الشمس فجلسوا البحر جزيرة قالوا ر ب س ف ل الجزيرة فلقيتهم دافة ب ويلك ا ر ة قالوا ي ما انت قالت انا ا ل ج س ا د انطلقوا الى هذا الرجل في هذا الدير فانه الى خبركم بالاشواق قال لما تمت لنا رجلا فرقنا منها ان تكون شيطانه ا فانطلقنا سراعا دخلنا حتى ف إ ذ ا فيه أ ع ظ م إ ن س ا ن ر أ ي ن ا ه قط خلقا و أ ش د ه وثاقا م ج م و ع ة يداه إ ل ى عنقه فذكر الحديث و س أ ل ه م عن م ث ل بيسان وعن عين زغر وعن النبي ا ل أ م ي قال إ ن ي أ ن ا المسيح و إ ن ه يوشف أ ن يؤذن لي في الخروج ا ل م ش ر قال ق حفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث حدثنا محمد بن ص د ر ا ن حدثنا المعتمر حدثنا إ س م ا ع ي ل بن أ ب ي خالد عن مجالب بن سعيد عن عامر قال حدثتني البحر صعد يصعد داود صدران ثم ثم تقي بن أن النبي المنبر كان وابن ابن عليه عليه يوم جمعة قبل يوم بصري في فاطمة الله الظهر لا إلا القصة قال وسلم جمعة مع قبل أبو غرق صلى صلى هذه مسو ذكر إذ لم يسلم وافل الأعلى فضيل الوليد الله سلمة منهم جميع الرحمن غيره أبي حدثنا بن أخبرنا ابن فضيل عن الوليد بن عبد الله بن جميع عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر عبد عبد عبد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم على المنبر إ ن ه بينما أ ن ا س يسيرون في البحر فنفذ طعامهم فرفعت لهم ج ز ي ر ة فلقيتهم خ ر يريدون ج و ا ا خ ب ز ف ل الجساسه قلت ل أ ب ي س ل م ة وما الجساسه قال امرأة جندها تجر شعر ورأتها ق ا ل في هذا القصر فذكر الحديث و س أ ل عن نخل بيسان وعن عين زغر قال هو المسيح فقال لي ان ب ابي سلمة ان في هذا الحديث شيئا ما حفظته قال شهد جابر انه هو ابن صياد قلت فانه قد مات قال و اما قلت فانه اسلم قال و ان اسلم قلت فانه قد دخل المدينه قال و ان دخل المدينه حدثنا ابو عاصم حشيش بن اصرم حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه و سلم مر بابن صائد في نفر من اصحابه فيهم عمر بن الخطاب و هو يلعب مع الغلمان عند ا ط م بني مغاله وهو غلام فلم حتى ضرب رسول الله صلى غرب رسول بخره وسلم الله الله عليه وسلم بيده ثم قال أتشهد أني رسول الله رسول قال فنظر إ ل ي ه ابن صياد فقال أ ش ه د أ ن ك رسول أ ل ا م ي ي ن ثم قال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم أ ت ش ه د أ ن ي رسول الله قال له النبي صلى الله عليه وسلم آ م ن ت بالله ورسله ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما ياتيك يأتيني ص ا د قال و ك ف ق ا له النبي صلى الله عليه وسلم خلط عليك ا ل أ م ر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن ي قد خ ب أ ت لك خبيثا و خ ب أ له يوم ت أ ت ي السماء بدخان مبين قال ابن صياد هو الدخان الله الله تعج وقدره. فقال عمر عمره وقدره رسول فقال فأضرب الله يا ائذن لي فأضرب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن يكن فلن تسلط عليه يعني الدجال و إ ل ا يكن هو فلا خير في قتله حدثنا ق ت ي ب ة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني ا بن عبد الرحمن عن موسى بن ع ع ة ن ا ف عقبه ا كان ا ل ن عمر يقول و ل ل ا ما أشك أن المسيح م الزجال صياد حدثنا, بن حدثنا, أبي حدثنا شعبة عن سعب بن ابن أشك أن بن عن ا ذ ح د ث ا أبي ح د ث ن ا ش ع ب ة عن قال ق ب ر ا ه ي م عن محمد بن المنكدر قال ر أ ي ت جابر بن عبد الله يحلف بالله أ ن ا بن صائد الدجال فقلت تحلف بالله فقال إ ن ي سمعت عمر يحلف على ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أحمد بن ابراهيم حدثنا عبيد الله الأعمش قال أحمد إبراهيم موسى ينكرب عبيد يعني حدثنا بن حدثنا ابن حدثنا شيبان عن عمثان عن جابر قال فقدم ابن جابر يوم الحرة. حدثنا عبد الله بن مسلمه حدثنا عبد العزيز يعني على محمد عن العلاء عن ابي, عن أبي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى يخرج ث ل ا ث و ج ا ل ي ن كلهم يزعم انه رسول الله قال ل ه ع ل ي ه و س ل م لا تقوم ا ل س ا ع ة حتى يخرج ثلاثون كذابا د ج ا ن ا كلهم يكذب على الله وعلى رسوله حدثنا عبد الله بن الجراح عبد عبيدة ابن عن جرير عن مغيرة عن السلماني الله إبراهيم قال قال عبيدة بهذا الخبر قال جرير مغيرة فذكر ف نحوه قال ل له ت أترى ه ذ منهم يعني ا م خ ت ا رسول فقال عبيدة أما ا ل عبيدة من إنه ر ؤ و حدثنا محمد حدثنا عبد الله بن محمد النفيري الله ي ن بن راشد عن س راشد ع ي بذيمة عن أبي عبيدة بن عبد عن عن الله بن مسعود رسول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن أ و ل ما دخل النقص على بني إ س ر ا ئ ي ل كان ر ج ل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع ف إ ن ه لا يحل له ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أ ن يكون أ ت ي ل ه وشريبه وقعيده فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم قال دعين الذين كفروا من بني إ س ر ا ئ ي ل على لسان داود وعيسى بن مريم الى قوله الثاثقون ثم قال كلا والله لتامرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتاخذن على يد الظالم ولتاثرنه على الحق ا ص ر ى و ل ت غ ف ر ن ه على الحق قصرا حدثنا خلف ب ن هشام حدثنا أ ب و شهاب الحماط عن العلاء بن المسيب عن عمرو بن مره عن سالم عن أ ب ي ع ب ي د عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه زاد أو الله بقلوب بعضكم على بعض ثم كما لعنهم قال أبو داود رواه المحاربي أو بقلوب أبو ليضربن على ليلعننكم بعضكم بعض ثم العلاء بن المسيد عن بالله ابن عمر بن مرة عن, سالم عن أبي عبيدة ورواه خالد بن الطحان عن العلاء عن عمرو بن م ر ة عن أ ب ي عبيده ة حدثنا و ابن عن عبد ا ل ل ع ورواه خالد ا ل م ح ا ن عن إ س م ا ع ي ل ع ن قيس ق ا ل ق ا ل أبو بكر ب عن د أ ح م د الله و أ ث ن ى عليه إلهنا يا ن ك مره ت ق ؤ و ن ذ ه الآية و ت ض عن و ه ا على غ ي ر مواضحة. عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل يضركم سديتم أنفسكم من إذا ق ا ل عن خالد و إ ن ا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إ ن الناس إ ذ ا ر أ و ا ظ ا ل م فلم ي أ خ ذ و ا على يديه أ و ش ك أ ن يعمهم الله بعقاب وقال ع م ر عن ه ش ي ء و إ ن ي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من قوم يعمل فيهم ب ا ل م ع ا ق ي ثم ي خ د ر و ن على أ ن يغيروا ثم لم يغيروا إ ل ا يوشف أ ن يعمهم الله منه بعقاب قال أ ب و داود ورواه كما قال خالد أ ب و أ س ا م ة و ج م ا ع ة وقال ش ع ب ة فيه ما من قوم يعمل فيهم ب ا ل م ع ا ف ي هم أ ك ث ر ممن يعملوا حدثنا مسدد حدثنا أ ب و ا ل أ ح و ث حدثنا أ ب و إ س ح ا ق اظنه عن ابن جرير عن جرير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعافي يكون يخدرون أن رجل على في يغيروا عليه فلا يغيروا إ ل ا أ ص ا ب ه م الله بعذاب من قبل أ ن يموتوا حدثنا محمد بن العلاء وهناد بن السري قالا حدثنا أ ب و م ع ا و ي ة عن ا ل أ ع م ش عن إ س م ا ع ي ل بن رجاء عن أ ب ي عن أبي سعيد وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أ ب ي سعيد القدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ر أ ى منكرا فاستطاع أ ن يغيره بيده فليغيره بيده ه هلاد وفاه فببسانه ببسانه وقطع البقية ق يستطع يستطع العلاء الحديث لم لم ل بن فإن فإن ف وذلك أ ض ع ف ا ل إ ي م ا ن حدثنا أ ب و الربيع سليمان بن داود العتكي حدثنا ابن المبارك عن ع ت ب ة بن أ ب ي حكيم قال حدثني عمرو بن ج ا ر ي ة النخلي حدثني أ ب و أ م ي ة الشعباني قال س أ ل ت أ ب ا ث ع ل ب ة الخشني فقلت يا أ ب ا ثعلبه ة كيف تقول في تقول ذ ه ا ل آ ي ة ع ل ي ك م أ ن ف س ك م ق ا أما ل و ا ل ل لقد سألت ه عنها خ ب ي ر ا سألت ع ن ه ا ر س و ل ا ل ل ه صلى الله عليه وسلم فقال بل ا ت م ر و ا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إ ذ ا ر أ ي ت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا م ؤ ث ر ة و إ ع ج ا ب كل ذي ر أ ي ب ر أ ي ه فعليك يعني بنفسه ودع عنك العوام فإن من و ر الصبر ئ م أيام ا الصبر فيه مثل قبض على الجمر للعامل فيهم مثل أ ج ر خمسين رجلا يعملون مثل عمله وزادني غيره قال يا رسول الله أ ج ر خمسين منهم قال خمسين منكم. حدثنا القعنبي أ ن عبد العزيز بن أ ب ي حازم حدثهم عن أ ب ي ه عن ع م ا ر ة بن ع م ر عن عبد الله بن عمرو بن العاص ل الله, الله عليه وسلم ى قال كيف بكم وبزمان أ و يوشك أ ن ي أ ت ي زمان يغربل الناس فيه غ ر ب ل ة تبقى ح ث ا ل ة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلف فكانوا هكذا وشبك أ هكذا بين قالوا وكيف بنا يا رسول الله قال ت أ خ ذ و ن ما تعرفون وتذرون ما تنكرون وتقبلون على أ م ر خاصتكم وتذرون أ م ر عامتكم قال أبو داود هكذا الله النبي الله حدثنا هارون الله حدثنا دكا صلى عليه وسلم لفضل أبو عبد بن بن عبد بن روي وجه عمر غير عن عن من حدثنا يونس بن أ ب ي إ س ح ا ق عن هلال بن خباب بن ابي العلال قال حدثني, حدثني عبد ك م ة حدثني ع الله بن عمرو بن العاق قال بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ ذكر الفتنه فقال إ ذ ا ر أ ي ت م الناس قد مرجت عهودهم وخفت أ م ا ن ا ت ه م وكانوا هكذا وشبك بين ا ص ا ب ع قال فقمت إليه فقلت م ت إ ي ه ف ق ل كيف أ ف ع ل عند ذلك جعلني الله فداك قال إ ل ز م بيتك واملك عليك لسانك وخذ بما تعرف ودع ما تنكر وعليك ب أ م ر خ ا ص ة نفسك ودع عنك أ م ر ا ل عامه حدثنا محمد بن عبادة حدثنا عبادة يزيد يعني بن يعني ابن الواسطي ا أخبرنا إسرائيل حدثنا بودحادة العوفي الخدري قال قال ر رسول و ن بن عن عن أبي سعيد عطية محمد اقول الله صلى الله عليه وسلم افضل الجهاد وسلم صلى عليه عدل عند سلطان جائر أو امير سلطان كلمة جائر جائر حدثنا محمد بن العلا ء اخبرنا ابو بكر حدثنا م غ ي ر ة بن زياد الموصلي عن عدي بن عدي عن العرس بن ع م ي ر ة الكندي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا عملت الخطيئة في الارض كان شهدها فكرهاها وقال مرة انكرها عملت عنها من مرة كمن في كان غاب ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها حدثنا أ ح م د بن يونس حدثنا أ ب و شهاب عن م غ ي ر ة بن زياد عن علي بن عدي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال من شهدها كان كمن شهدها فكرهها غاب عنها حدثنا سليمان بن حرب و ح ف ص بن عمر قالا حدثنا شعبه و ذ ا عن عمرو بن م ر ة عن أ ب ي بختري قال أ خ ب ر ن ي من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وقال سليمان حدثني رجل من أصحاب حتى من النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي لن الناس عليه عليه يهلك يعزروا رجل صلى الله وسلم صلى الله وسلم قال لن يهلك الناس حتى أ و يعذروا من أ ن ف س ه م حدثنا أ ح م د بن حنبل حدثنا عبد الرزاق أ خ ب ر ن ا معمر عن الزهريه قال أ خ ب ر ن ي سالم بن عبد الله و أ ب و بكر بن سليمان أ ن عبد الله بن عمر قال صلى صلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة العشاء في آخر حياته فلما سلم فقال ليلتكم هذه إن على رأي مئة سنة منها لا يبقى بنا إن سنة منها ممن ذات حياته قام آخر أرأيتكم رأي هو هذه في مئة على الارض ظهر احد قال ابن عمر فوهب الناس في مقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتحدثون عن هذه الاحاديث عن مئه سنة وإنما قال رسول الله صلى الله عليه و سنه ل لا م م م يبقى و اليوم موسى وهب معاوية الارض بان الارض حدثنا موسى بن حدثنا حجاج بن ابراهيم حدثنا على ذلك صالح عن عبد الرحمن صعلا يريد ينخرم حدثني جبير عن ابي عن عبد عن ظهر سفر بن بن بن بن بن قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يعجز الله هذه ا ل أ م ة من نصف يوم حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا أ ب و ا ل م غ ي ر ة حدثني صفوان عن شريح بن عبيد عن سعد بن أ ب ي وقاص ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن ي لارجو أ ن لا تعجز أ م ت ي عند ربها أ ن يؤخرهم نصف يوم قيل لسعد وكم لسعد ذلك ل نصف ا يوم قال خ م س م ا ئ ة س ن ة حدثنا احمد بن محمد بن حنبل حدثنا اسماعيل بن ابراهيم اخبرنا ايوب عن اكرمه ان عليا عليه السلام احرق ناس ارتدوا ا عن الاسلام فبلغ ذلك ابن عباس فقال لم اكن ل أ ح ر ق ه م بالنار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله وكنت قاتلهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فان ا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه ف ا ق ت ر و ه فبلغ ذلك ع ل ي عليه السلام فقال ويح بن ي ع ب ا ن حدثنا عمرو بن عون أ خ ب ر ن ا أ ب و م ع ا و ي ة عن الاعمش عن عبد الله بن مره عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم رجل مسلم يشهد أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن ي رسول الله إ ل ا ب إ ح د ا ث ن ا أ س ي ب الزاني والنفس بالنفس و ت ا ر ك لدينه المفارق للجماعه ة حدثنا محمد بن سنان ا ب ل ل ي حدثنا إذ ابن طخمان العزيز ابن ابن عائشة عبد عبيد عن عن عن عنها عمير رفيع الله رضي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحج دم م ر ئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان م ح م د رسول الله الا باحجى ث ل ا ث رجل زنى بعد ع ش ص ا ن فانه يرجم ورجل خرج محاربا لله ورسوله فانه يقتل او يطلب او ينفى من الارض او ي قال ت ل ن ف س ف ي ق ت به ابو أحمد ن خنبل موسى س د د حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا قرة بن خالد حدثنا حميد حدثنا يحيى بن بن بن هلال ب قرة أ بردة قال قال أبو قال و م أ ق ب ل ت إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من ا ل أ ش ع ر ي ي ن أ ح د ه م ا عن يميني و ا ل آ خ ر عن يساري فكلاهما سأل العمل والنبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تقول يا أ ب ا موسى او يا عبد الله بن قيل قلت والذي بعثك بالحق ما أ ط ل ع ا ن ي على ما في أ ن ف س ه م ا وما شعرت أ ن ه م ا يطلبان العمل و ك أ ن ي أ ن ظ ر إ ل ى سواكه تحت شفته قلق قال لن نستعمل أ و لا نستعمل على عملنا من أ ر ا د ه ولكن اذهب أ ن ت يا أ ب ا موسى او يا عبد الله بن قيل فبعثه على اليمن ثم أ ت ب ع ه معاذنا معاذ بن جبل قال فلما خ د م عليه معاذ قال انزل و أ ل قال عنده موثى لا ذ اجلس ر حتى يقتل قضاء الله ورسوله قال اجلس نعم قال لا اجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ثلاث مرات فامر به فقتل ثم تذاكرا قيام الليل فقال احدهما معاذ بن جبل أما أ ن ا ف أ ن ا م و أ ق و م او اقوم وانام وارجو في نومتي ما ارجو في قومتي ما في في حدثنا الحسن بن علي حدثنا الحماني يعني عبد الحميد بن عبد الرحمن عن ط ل ح ة بن يحيى وبريد بن عبد الله بن ابي ب ر د ة عن ابي برده ة عن أبي موسى قال قدم علي معاذ وانا باليمن ورجل كان ابي قال يهوديا موسى قدم ورجل فاسلم يقتل قال ت ل ق احدهما وكان قد استتيب قبل ذلك حدثنا محمد بن العلاء حدثنا حفر حدثنا الشيباني عن ابي برده بهذه القصه عشرين ليلة أو قريبا منها معاذا فدعاه فضرب قال ر ي ب منها ف عن عن عن أبي عن أبي حدثنا ابن معاذ حدثنا ابي حدثنا المسعودي عن القاسم بهذه ا ل ق ص ة قال فلم ينزل حتى ضرب ع ن ق ه وما ا س ت ت ا ر ه حدثنا احمد بن محمد المروزي حدثنا علي بن الحسيني ل و ا ق ض عن ابيه عن يزيد النحوي عن عثمان عن ابن عباس قال كان عبد الله بن سعيد سعد بن ابي س ر ح يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فامر أ ل ه ل فلحق بالكفار ش ي ط ا ن ف أ به رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن يقتل يوم الفتح فاستجار له عثمان بن عفان ف أ ج ا ر ه رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أحمد بن المفضل حدثنا فتح السدي بن سعد سعد عثمان بن بن بن نصر عن بن عن كان المفضل أخباط قال قال لما زعم مصعب يوم فتح مكة أبي شيبة اختلف فجاء ت ب عبد الله بن سعد بن أ أبي سعد عند عثمان الله عفان سر ف به حتى اوقفه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بايع عبد الله فرفع راسه فنظر اليه ثلاثا كل ذلك ياتى فبايعه بعد ثلاث ثم اقبل على اصحابه فقال اما كان فيكم رجل رشيد يقوم الى هذا حيث راني كففت يدي عن بيعته فيقتله قال انه لا ينبغي لنبي ان تكون له خائنه الاعين حدثنا ق س ي ب ة بن سعيد حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي اسحاق عن شعبه عن جرير قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم موسى دمه عليه العبد عباد النبي الله اذا ابق الى الشرك صلى يقول حل الختل حدثنا عباد بن اخبرنا فقد ا حدثنا ل ب ن ج ع ف ر ا ل م د ن ي عن اسرائيل عن عثمان الشحام عن اكل ما ث ق ا ل أن أعمى كانت له أم كانت النبي عليه تشتم وسلم صلى الله له ولد و قال ع ه ه ف ي ن ه ا ف ا ويزجرها تنتهي فلما ا قال تنزج ل ف كانت ذات ل ي ل ة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه ف أ خ ذ المغول فوضعه في بطنها و ا ت ك أ عليها فقتلها فوقع بين رجليها ق ف ل فلطختنا هناك بالدم فلما أ ص ب ح ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فجمع الناس فقال انشدوا الله رجلا فعل ما فعل لي عليه حق إ ل ا قال فقام ا ل أ ع م ى ي ت خ ط الناس وهو يتزلزل حتى قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أ ن ا صاحبها كانت تشتمك وتقع فيه ف أ ن ه ا ه ا فلا تنتهي و أ ز ج ر ه ا فلا تنزجر ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين وكانت لي ر ف ي ق ة فلما كان ا ل ب ا ر ح ة جعلت تشتمك وتقع فيه ف أ خ ذ ت المغول فوضعته في بطنها ه ا واتكأت ع ل ي حتى ق ت ه ا ل النبي صلى الله عليه وسلم أ ل ا ش ه د ان دمها هدى حدثنا عثمان بن أ ب ي ش ي ب ة وعبد الله بن الجراح عن جرير عن م غ ي ر ة عن شعبه عن علي رضي الله عنه أ ن ي ه و د ي ة كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه ف خ ن ق ه ا رجل حتى مات ف أ ب ط ل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها ع ي ل حدثنا حماد عن يونس عن حميد بن هلال عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا هارون بن عبد الله ونصير بن الفرج قال حدثنا حميد يزيد عبد عند فاشتد عن بن زريع عن يونس بن عبيد عن حميد بن هلال عن عبد الله بن عن أبي برزة قال كنت عند أبي بكر رضي الله عنه على رجل فاشتد عليه فقلت تأذن أنقف أسامة هلال الله قال الله يا الله أبو أبي أبي أضرب عبي برزة بكر رسول وسلم مطرح خليفة زريع على عليه عليه رضي فتغيظ لي رجل الله فقلت صلى قال ف أ ذ ه ب ت كلمتي غضبه فقام فدخل ف أ ر س ل إ ل ي فقال ما الذي قلت آ ن ف ا قلت اذن لي أ ض ر ب عنقه قال أ ك ن ت فاعلا لو أ م ر ت ك قلت نعم قال لا والله ما كانت لبشر بعد محمد صلى الله عليه وسلم قال ابو داود هذا لفظ يزيد قال أ ح م د بن حنبل أ ي ل ن يكن ل أ ب ي بكر أ ن يقتل رجلا إ ل ا ب إ ح د ى الثلاث التي قالها ر س و ل ه صلى صلى الله عليه وسلم كفر بعد إيمان أو بعد عشطان أو قتل نفس للنبي إيمان عشطان وكان الله بعد بعد بغير عليه وسلم أن يقتل أو أو نفس كفر ذنى نفس أن حدثنا سليمان بن حرب حدثنا ح م ا د عن أ ي و ب عن أ ب ي ق ل ا ب ة عن آ ن س بن مالك أ ن قوما من عقل أ و قال من عرين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتووا ا ل م د ي ن ة ف أ م ر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح أن يشربوا من أبوالها وألبانها وأمرهم أن من فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم و ا س ت ا ق و ا النعم فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم من أ و ل النهار ف أ ر س ل النبي صلى الله عليه وسلم ب آ ث ا ر ه فما ارتفع النهار حتى جيء بهم ف أ م ر بهم فقطعت ايديهم و أ ر ج ل ه م وسمر أ ع ي ن ه م و أ ل ق و ا في الحرب يستسقون فلا يسقون قال أ ب و ق ل ا ب ه فهؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إ ي م ا ن ه م وحاربوا الله ورسوله حدثنا موسى بن إ س م ا ع ي ل حدثنا وهيب عن أ ي و ب ب إ س ن ا د ه بهذا الحديث قال فيه ف أ م ر بمسامير ف أ ح م ي ه فكح لهم وقطع أ ي د ي ه م و أ ر ج ل ه م وما ح ك م ه م حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان قال أ خ ب ر ن ا وحدثنا عمرو بن عثمان حدثنا الوليد عن ا ل أ و ز ا ع عن يحيى يعني ا بن أ ب ي كثير عن أ ب ي خ ل ا ب ه عن أ ن س بن مالك بهذا الحديث قال فيه فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم قافه فاتي بهم قال ف أ ن ز ل الله تبارك وتعالى في ذلك إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون جزاء الله بالأرض ورسوله فسعى هذا الآية حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد أ خ ب ر ن ا ثابت وقساده وحميد عن أ ن س بن مالك ذكر هذا الحديث قال أ ن ا فلقد ر أ ي ت أ ح د ه م يكدم ا ل أ ر ض بفيه عطشا ن ح د ث ن ا محمد بن بشار حدثنا ابن أ ب ي ع د ي عن هشام عن ق س ا د ة عن أ ن س بن مالك بهذا الحديث نحوه زاد ثم نهى عن المثلى ولم يذكر من خلاف ورواه ش ع ب ة عن ق س ا د ة وسلامه مسكين عن ثابت جميعا عن أ ن س لم يذكرا من خلاف ولم أ ج د في حديث أ ح د قطع ايديهم و أ ر ج ل ه م من خلاف إ ل ا في حديث حماد بن س ل م د بن صالح حدثنا حدثنا عبد الله بن وهب أ خ ب ر ن ي عمرو عن سعيد بن أ ب ي هلال عن أ ب ي الزناد عن عبد الله بن عبيد الله قال أ ح م د هو يعني عبد الله بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب عن ابن عمر أ ن ناسا أ غ ا ر و ا على إ ب ن النبي صلى الله عليه وسلم ف ا س ت ا ق و ه ا وارتدوا عن ا ل إ س ل ا م وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا فبعث في آ ث ا ر ه م ف أ خ ذ و ا فقطع أ ي د ي ه م و أ ر ج ل ه م وسمل أعينهم قال ونزلت س م ل أ ع ي ه م قال و ن فيهم آ ي ة ا ل م ح ا ر ب ة وهم الذين أ خ ب ر عنهم أ ن س بن مالك الحجاج حين س أ ل ه حدثنا أ ح م د بن عمرو بن السرخ اخبرنا بن وهب أ خ ب ر ن ا ل ي ث بن سعد عن محمد بن عجلان عن أ ب ي الزناد أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قطع الذين سرقوا لقاحه وسمل أ ع ي ن ه م بالنار عاتبه الله تعالى في ذلك ف أ ن ز ل الله تعالى إنما الذين جداء ي حدثنا ا الله الأرض ا ر ورسوله ب و ويسعون ن س في ف ا يقتلوا صلبوا أن أو الآية ح د محمد بن كثير قال أ خ ب ر ن ا و حدثنا موسى بن إ س م ا ع ي ل حدثنا همام عن ق س ا د ة عن محمد بن سيرين قال كان هذا قبل أ ن تنزل الحدود يعني حديث علي أنا حدثنا أحمد بن محمد بن سابت حدثنا علي بن أحمد محمد سابت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 فمن حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني قال حدثني وحدثنا قسيبه بن سعيد السخفي حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه رضي الله عنها ان قريشا اهمهم شكل المراه المخدوميه التي سرقت صلى الله عليه وسلم قالوا ومن ي ش ت ر ئ الا أ س ا م ه بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أ س ا م ه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أ س ا م ه أ ت ش ف ع في حد حج من حدود الله ثم قام فاختطب فقال إ ن م ا هلك الذين من قبلكم أ ن ه م كانوا إ ذ ا سرق فيهم الشريف تركوه و إ ذ ا سرق فيهم الضعيف أ ق ا م و ا عليه الحد لو أ ن ف ا ط م ة بنت محمد سرقت لقطعت يدها حدثنا عباس بن عبد العظيم ومحمد بن يحيح قال حدثنا عبد الرزاق أ خ ب ر ن ا معمر عن الزهري عن ع ر و ة عن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها قال كانت ا م ر أ ة م خ ز و م ي ة ت س ع ي ر المتاع وتجحده ف أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم ل ق ط ع يدها وقص نحو حديث الليل قال ف قطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها قال أبو داود روى ابن هذا الحديث الزهري أدو روى وفن يونس عن عن وروى ق قال ا كما الليس ا ل فيه م إن أ ة سرقت لعهر النبي صلى الله عليه س مسعود ا بن ا ل أ س و د عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الخبر قال سرق ت ق ف ي ف ة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه أ ب و الزبير عن جابر ان ا م ر أ ة سرقت ف ع ا د ت بزين ببيت رسول الله ل قال اخبرنا ابن ابي فديه عن عبد الملك بن زيد نسبه جعفر إ ل ى سعيد بن زيد بن عمرو بن يوفيل عن محمد بن أ ب ي بكر عن ع م ر عن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ قيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إ ل ا الحدود ف و ث ن سليمان بن ا ا د المهري اخبرنا وهب اذن قال س م ع تعالى ابن جريج يحدث ن بن عن عمر شعيد عبد ل بن بن العاص أن رسول الله ل ه بن بن ان عمر ص ا ل ل عليه وسلم قال ل ه تعاف ا ح ج و د فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجد حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان عن زيد بن اسلم عن يزيد بن نعيم عن ابيه ان اتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر عن اربع مرات فامر بعجمه وقال لهزال لو سترته بثوبك كان خيرا له حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد بن زيد حدثنا يحيى عن ابن المنكدر ان هزالا امر ماعزا ان ي أ ت ي النبي صلى الله عليه وسلم فيخبره حدثنا محمد بن يحيى بن فارق حدثنا الفليابي حدثنا اسرائيل حدثنا س م ا ك بن حرب عن ع ل ق م ة بن واكل عن أ ب ي ه أ ن ا م ر أ ة خرجت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تريد ا ل ص ل ا ة فتلقاها رجل فتجللها فقضى حاجته منها فصاح وانطلق فمر عليها رجل فقال ت إ ن ذاك فعل بي كذا وكذا ومرت ع ص ا ب ة من المهاجرين فقالت إ ن ذلك الرجل فعل بي كذا وكذا فانطلقوا فأخذوا ظنف الرجل الذي عليها أنه وقع عليها فأتوها بالنسبة فقالت نعم هو هذا ف أ ت و ا به النبي صلى الله عليه وسلم فلما أ م ر به قام صاحبها الذي وقع عليها فقال يا رسول الله أ ن ا صاحبها فقال لها اذهبي فقد غفر الله لك وقال للرجل قولا حسنا قال ابو داود يعني الرجل المأخوذ يعني وقال للرجل الذي وقع عليها الجموع فقال لقد تاب ت و ب ة لو تابها أ ه ل ا ل م د ي ن ة لقبل م ن ه م قال أ ب و داود رواه اسباط بن م ص ر أ ي ض ا عن ث م ا م حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد عن اسحاق بن عبد الله بن أ ب ي ط ل ح ة عن أ ب ي المنذر مولى أ ب ي ذر عن أ ب ي أ م ي ة المخزومي أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ ت ي بلص قد اعترف ا ع ت ر ا ف ه ولم يوجد معه متاع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إ خ ا ل ك سرق قال ف ل ا ف أ ع ا د عليه مرتين أ و ثلاث ف أ م ر به فقطع وجيء به فقال استغفر الله وتوب إ ل ي ه فقال استغفر الله و أ ت و ب إ ل ي ه فقال اللهم تب عليه ثلاثه قال أ ب و داود رواه ع م ر بن عاصم عن همام عن إ س ح ا ق بن عبد الله قال عن أ ب ي أ م ي ة رجل من ا ل أ ن ص ا ر عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمود بن خالد حدثنا عمر بن عبد الواحد عن ا ل أ و ز ا ع ي قال حدثني أ ب و عمار حدثني أ ب و ا م ا م ة أ ن رجلا أ ت ى النبي صلى الله عليه وسلم ف قال يا رسول الله إ ن ي أ ص ب ت حدا ف أ ق م ه عليك قال ت و ض أ ت حين أ ق ب ل قال نعم قال هل صليت معنا حين صلينا قال نعم قال اذهب ف إ ن الله تعالى قد عفا ع ك حدثنا عبد الوهاب بن ن ج د ة حدثنا ب ق ي ة حدثنا صفوان حدثنا أ ز ه ر بن عبد الله الحرازي أ ن قوما من الكلاعيين سرق لهم متاع سهموا اناسا من الحاكم ف أ ت و ا النعمان بن بشير صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ف ح ب ت ه م أ ي ا م ا ثم خ ل ى سبيلهم ف أ ت و ا النعمان فقالوا خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان فقال النعمان ما شئتم إن, شئتم أن أضربهم فإن خرج متاعكم فذاك وإلا أن من من شئتم متاعكم أخذت أخذت أضربهم ظهوركم مثل ما أخذت من ظهوركم خرج فذاك ف قال و ابو هذا حكم هذا حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه فقال قال حكم حكم وحكم وسلم صلى أ داود إ ن م ا أ ر ه ب ه م بهذا القول أ ي لا يجب الضرب إ ل ا بعد الاعتراف حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل حدثنا بن بن سفيان عن الزهريه قال سمعته منه عن عمره عن ع ا ئ ش ة رضي الله ع ن ه عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار فصاعدا حدثنا أ ح م د بن صالح ووهب بن بيان قال ح د ث ن اخبرنا وحدثنا إذن السرح قال أ ابن وهب أ خ ب ر ن ي يونس عن ابن شهاب عن ع ر و ة و ع م ر ة عن ع ا ئ ش ة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا ق ل صالح القطع أحمد دينار فصاعدة بن ربع في حدثنا عبد الله بن م س ل م حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ث ل ا ث ة جرائم حدثنا احمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ا بن جريت اخبرني اسماعيل بن ا م ي ة ان نافعا مولى عبد الله بن عمر حدثه ان عبد الله بن عمر حدثهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد رجل سرق ترسا من صفة النساء. ثمنه النساء صفة ثلاثة زرات حدثنا عثمان بن أ ب ي ش ي ب ة ومحمد بن أ ب ي السري العسقلاني وهذا لفظه وهو أ س م قالا حدثنا ابن نمير عن محمد بن إ س ح ا ق عن أ ي و ب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس قال قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل في مجن قيمته دينار أ و عشره ة جراء دراجه ا و د و ه الله محمد سلمة مسلمة عن مالك محمد يحيا إسحاق حدثنا يحيا يحيا حبان حائط وسعدان عبد سعيد عبدا وديا بن بن ابن بأسنان بن بن بن بن بن عن عن أنس عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أن تنق ر وقرسه فانطلق ي ح ئ ط سيده فسعد الودي يلتمث وديه فوجده فسعد على العبد فخرج ر صاحب ا على و م بن العبد المدينة يومئذ فسجن مروان الحكم وأراد أمير يومئذ وهو ق ع يده ف ا ن ط سيد العبد إ ل ى رافع بن خديج ف س أ ل ه عن ذلك ف أ خ ب ر ه أ ن ه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر فقال مروان غلامه رجل إن مروان أخذ غلامي وهو يريد قطع يده و أ ن ا أ ح ب أ ن تمشي معي إ ل ي ه فتخبره بالذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى معه رافع بن خديج حتى أتى مروان بن الحكم فمشى حتى رافع مروان معه خديد ف بن بن أتى قال له رافع سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ق ط ع في ثمر ولا كثر ف أ م ر مروان بالعبد فارسل حدثنا قصيبه بن سعيد حدثنا ل ي ث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أ ب ي ه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ه سئل عن الثمر المعلق فقال من أ ص ا ب بفيه من ذي ح ا ج ة غير متخذ حبنا فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غ ر ا م ة مثليه والعقوبه ة ومن منه سرق و ي قال جابر ر ي ن ثمن فبلغ ل فعليه القطع م ج ن حدثنا نصر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المنتهب قطع ومن انتهب نهبه مشهوره فليس الله, الله ل منا سنانة عيسى بن يونس وسلم ابن أخبرنا بن عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن الزبير جابر النبي صلى الله عليه وسلم بمثله زاد ولا على قال أبو داود هذان لم ابن جريج من أبي بمثله علي عليه على صلى المختلف جريج قال ر أبو د ابو و د الحديثان هذان يسمعهم ا لم ن من جريج الزبير أبي ب ل غ ن عن ي أ ح م داود بن حنبل أنه ق ل الزيال إنما سمعهما ابن جريج من ياسين سمعهما قال ب جريج أ ا رواهما المغيرة ابن مسلم عن أبي الزبير و وقد د جابر مسلم أبي عن عن عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا عمرو بن حماد بن ط ل ح ة حدثنا أ ص ب ا ط عن سناك بن حرب عن حميد بن أ ب ت صفوان عن صفوان بن أ م ي ه قال كنت نائما في المسجد علي خ م ي ص ة لي ثمن ثلاثين ج ر ه م ا فجاء رجل مني فاخذ ت الرجل ف أ ت ي به رسول الله صلى الله عليه وسلم ف أ م ر به ليقطع قال ف أ س ي ت ه فقلت اصبر ت ق ط ع ه م ن أجل ث ل ا ث ي ن ر ه م ا أ ن ا أ ب ي ع م ق ا ث م ن ه ا ق ا ل هل لا ك ا ن هذا ق ب ل أن ت أ ي ن ي البث قالت أبو نعم و ا ل ت نعم ق ا ل ع نعم قالت نعم قالت نعم قالت نعم قالت نعم قالت نعم قالت نعم قالت نعم قالت نعم قالت نعم قالت نعم قالت ن ع ب د ا ل ر ح م ن قالت ف ل ه م ن ت ح ت ر أ ع م فيه فاستيقظ فأخذ خطاح به ورواه الزهري عن صفوان بن عبد الله قال فنام في المسجد وتوسد رداءه فجاء سارق ف أ خ ذ رداءه فاخذ السارق فجيء به إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا الحسن بن علي ومخلد بن خالد المعنى قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر قال مخلد عن عن عن نافة الرزاق عبد معمر معمر عن أيوب عن عن مخلد امرأة مخزومية ك ا ن ت تستعير ا ل م ت ابو ل ن ي عليه صلى الله س ل م بها فقطعت ي داود ه ق ل ب ج ا و رواه ج و ي ر ي ة عن نافع عن ابن عمر او عن ص ف ي ة بنت ابي عبيد ز ا د ف ي ه وان النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فقال هل الله ورسوله شاهدة الى وجل ثلاث وتلك فلم من امرأة تائبة إلى الله عز وجل ورسوله مرات وتلك شاهدة فلم تقوم تائبة عز ولم تتكلم ورواه ل تتكلم م و ابن غ ن ج عن نافع عن ص ف ي ة بنت أ ب ي عبيد قال فيه فشهد ع ل ي ه حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا أ ب و صالح عن الليل قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال كان عروة يحدث أن عائشة رضي الله عنها قالت سعارة امرأة تعني حليا على ألفنة أناس يعرفون ولا فيها أن تعني ألفنة عروة على يعرفون تعرف فباعته رضي يحدث فأفذت فأتي به النبي صلى الله صلى عليه وسلم ب فأمر قالت ط ع ي د ه وهي ا ي شفع فيها أسامة بها ن زيد قالت لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال حدثنا عباس بن عبد العظيم ومحمد بن يحيى قال حدثنا وتجحده عبد أخبرنا معمر عن عن عروة عن كانت النبي الرزاق الزهري عائشة قالت كانت امرأة المتاع معمر عروة تستعير عليه بقطع صلى الله عليه وسلم مخزومية فأمر يدها و ق ص نحو حديث ح ت ي ب ة عن الليل عن ابن شهاب زاد فقطع النبي صلى الله عليه وسلم ي د ه ا حدثنا عثمان بن ابي ش ي ب ة حدثنا يزيد بن هارون أ خ ب ر ن ا حماد بن سلمه عن حماد عن ابراهيم عن الاسود عن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها حتى يبرأ وعن حتى يكبر. حدثنا ت حتى ى يبرأ الصبي يكبر وعن ح عثمان بن أ ب ي ش ي ب ة حدثنا جرير عن ا ل أ ع م ش عن أ ب ي غ ب ي ا ن عن ابن عباس قالوا اتي عمر ب م ج ن و ن ة قد زنت فاستشار فيها أ ن ا س ا ف أ م ر بها عمر أ ن ترجم مر بها على علي بن أ ب ي طالب رضوان الله عليه فقال ما شان هذا قالوا فلان مجنونة بني فلان زنت ف أ م ر بها عمر أ ن ترجم قال فقال ارجعوا بها ثم أ ت ا ه فقال يا أ م ي ر المؤمنين أ م ا علمت أ ن القلم قد رفع عن ث ل ا ث ة عن ا ل م ج م و ن حتى يبرا وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى ي ح ف ل قال بلى قال فما ذ ا ل هذه ترجم قال لا شيء قال فأرسلها. قال ف أ ر س ل ه ا قال فجعل يكبر حدثنا يوسف بن موسى حدثنا وكيع عن الاعمش نحوه وقال ايضا حتى يعقل وقال وعن المجنون حتى يسير قال فجعل عمر يكبر حدثنا ابن السر ح اخبرنا ابن وهب اخبرني جرير بن حازم عن سليمان بن م ه ر ا ن عن ابي ر ب ي ا ن عن ابن عباس قال مر على علي بن ابي طالب رضي ا ل ل ه الله عنه بمعنى عثنان قال أَوَمَا ت ذ ك رفع أَنَّ رَسُولَ ر وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قال رفع القلم عن ثلاثه عن المجنون المغلوب على عقله حتى يثيق وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم قال صدق قال تخلى عنه حدثنا هند ا عن أ ب ي ا ل أ ح و و ح د ث ن ا ع ث م ا ن بن أ ب ي ش ي ب ة حدثنا جرير المعنى عن عطاء بن السائر عن أ ب ي ظبيان قال هند ا الجنبي قال أ ت ي عمر ب ا م ر أ ة قد فجرت ف أ م ر برجمها فمر علي رضي الله عنه ف أ خ ذ ه ا فخلى سبيلها ف أ خ ب ر عمر قال ادعو لي عليا فجاء علي رضي الله عنه فقال يا أ م ي ر المؤمنين لقد علمت أ ن رسول الله صلى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م ق ا ل رفع القلم عن ث ل ا ث ة عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المعتوه حتى يبرق و إ ن هذه معتوهه و ه بني فلان لعل الذي لعل أ ا ا ه أتاها, أتاها ي في ب ل ا ئ ا قال فقال عمر لا أدري فقال علي عليه السلام وأنا لا أدري حدثنا علي عليه عمر أدري أدري موسى بني إ س م ا ع ل حدثنا وهيب عن أهيب خ ا ل د عن أبي ا ل ض ح ع ن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه النبي الله صلى وسلم قال رفع القلم عن ث ل ا ث ة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلف وعن ا ل ن ج ن و ن حتى يعقل قال كنت من س ب ي بني ق ر ي ب ة فكانوا ينظرون فمن انبث الشعر ق ت ل ومن لم ينبث لم يقتل فكنت فيمن لم ينبث حدثنا حدثنا د وسلم عرضه وهو يوم أحد ا ب أربع ن سنة عشرة ف ل م يوم يجز وعرضه ا ل خ ن د ق وهو ا ب ن سنة خمس عشرة ف أ ج ا ز حدثنا عثمار بن أ ب ي ش ي ب ة حدثنا ابن إ د ر ي س عن عبيد الله بن عمر قال قال نافع حدثنا بهذا ب الحديث عمر بن عبد ل وقال الحد بين الصغير والكبير حدثنا أحمد بن صالح ع عن عياش ز ز ي بين أخبرني حيوة شريح وهو هذا حدثنا حدثنا ابن إن بن بن بن أحمد عن شيين ابن عن ج ن ا د ا بن ابي ا م ي ة قال كنا مع بسر ا بن أ ر ق ا ه في البحر ف أ ت ي بسارق يقال له مصدر قد سرق ب خ ت ي ة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع الايدي في السفر ولولا ذلك لقطعت طريف عن عبد الله بن عن بن أبي الله الصامر ذرن قال ق ا لي ل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أ ب ا ذر قلت لبيك يا رسول الله وسعديك فقال كيف أ ن ت إ ذ ا أ ص ا ب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف يعني ا ق ب ر قلت الله ورسوله أ ع ل م أ و ما خ ا ر الله ورسوله قال عليك بالصبر أ و قال تصبر قال أبو داود قال حماد أبي سليمان يقطع داود حماد سليمان النباب أبي أبي بن لأنه دخل على حدثنا جدي عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن, بن الزبير عن, عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال يا الله رسول ف ق ا ل رسول الله انما سرق قال ا ق ط ع و قال فقطع ثم جيء به الثالثه فقال ا ق ت ل و فقالوا يا رسول الله انما سرق قال ا ق ط ع و ثم ا ت ي به الرابعه فقال اقتلوه قال جابر فانطلقنا به فقتلناه ثم ا ش ت ر ر ن ا ه ف أ ل ق ي ن ا ه في بئر ورمينا عليه ا ل ح ج ا ر ة حدثنا قصيبه بن سعيد حدثنا عمر بن علي حدثنا الحجاج عن مكفول عن عبد الرحمن بن محيريز قال س أ ل ن ا ق ض ا ل ه بن عبيد عن تعليق اليد في العنق للسارق أ م ن ا ل س ن ة هو قال أ ت ي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعت يده ثم أ م ر بها فعلقت حدثنا موسى يعني ابن إ س م ا ع ي ل حدثنا أ ب و ع و ا ن ة عن عمر بن أ ب ي سلمه ة عن عن أبي عن أبي ر ر ي ة قال قال أقول الله صلى الله صلى عن ل وسلم ل ي ه م إذا ا ترق بنشه ح د ث ا أحمد ب ن بن محمد م ثابت ا ل ر و ز ي حدثني علي بن الحسين عن ل ي ب ابي ل ح س ي ن عن أ ه عن ي ز ي النحوي د عن ع ك ر م ة عن ع ابن ا ب ه قال والتي يأتينا الفاحشة ل ن ن ي ا ل ك ت و ر محمد راتب النابلسي أربعة منكم فإن ش ه د و ا ف أ س ك و ه ن في الرجل ب ي يتوفاهن يجعل سبيلا و الموت أو و ت حتى الله لهن ذ ك ر بعد ا ل م ر أ ة ثم جمعهما فقال و ا ل ذ ا ن ي أ ت ي ا ن ه ا منكم فادموهما ف إ ن تابا و ا أصلحا عنهما فنسخ أ ع ع ر ه م ا ف ن ذلك ب آ ي ة ا ل ج ل فقال ا ل ز ا ن ي ة والزاني فجلدوا كل واحد منهما م ئ ة ج ل د ة حدثنا أ ح م د بن محمد بن ثابت حدثنا موسى يعني ا بن مسعود عن شبل عن ا بن أ ب ي نجيح عن مجاهد قال السبيل الحذف قال سفيان في فأمسكوهن في قال ح حدثنا حدثنا عن عن عن حطان ن عن بن عبد الله ا رسول ق قال قال ا عبادة الصامحي ش ي عن بن ر الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني أ جعل الله لهن سبيلا الثيب ب ا ل س ي ب جلد م ئ ة ورمي ب ا ل ح ج ا ر ة والذكر بالذكر جلد م ئ ة ونفي سنه حدثنا وهب بن ب ق ي ة ومحمد بن الصباح بن سفيان قال حدثنا هشيم عن منصور عن الحسن ب إ س ن ا د يحيى ومعناه قال جلد م ئ ة والرجل حدثنا محمد بن عوف الطائي حدثنا الربيع بن روح بن خليل حدثنا محمد بن خالد يعني الوهبي حدثنا الفضل بن دلهم عن الحسن عن س ل م ة بن المحبق عن ع ب ا د ة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا بن عبادة الحديث فقال ناس لسعد يا أ ب ا ثابت قد نزلت ا ل ح ج و د لو أ ن ك وجدت مع ا م ر أ ت ك رجلا كيف كنت صانعا قال كنت ضاربهما بالسيف حتى ي س ا ت أ افانا اذهب فاجمع اربعه شهداء فالى ذلك اطهض الحاجه فانطلقوا فاجتمعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله الم تر الى ابي ثابت قال كذا وكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالسيف شاهداء ثم قال ل ابو لا, لا أخاق ا أن ي ت ت ع فيها السكران ا ا قال ل غ ي ر ن أبو داود روى وقيع اول ل أ هذا الحديث عن الفضل بن دلهم عن الحسن عن ق ب ي ص ه بن حريث عن سلمه بن المحبق عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما إثناد ابن م هذا ا حديث ح ب ل قال أن ر ج ل وقع ع ى جارية امرأته قال أبو داود الفضل ابن بالحافظ ليس أبو كانت دلهم صابا بوعظ حدثنا عبد الله بن محمد الربيلي حدثنا هشيم حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن عبد الله بن عباس ان عمر يعني بن الخطاب رضي الله عنه قال ل صلى الله عليه وسلم ه ورجمنا من بعده و إ ن ي خشيت إ ن طال بالناس الزمان أ ن يقول قائل ما نجد آ ي ة الرجم في كتاب الله ف ي ض ل بترك فريضه ة أ ن ز ل انزلها الله تعالى فالرجم حق على م حق ن من, من ا ر يقول الله ن ا زاد كتاب ا س عمر في ل عز وجل ل ك تعالى حدثنا محمد بن س ي م ا حدثنا وفي ق قال قال ي حدثني يزيد بن عيم بن هزان عن أبيه يتيما ع عن سعر عن ماعد بن بن بن كان بن هشام هزام مالك يتيما في حجر أ ب ي ف أ ص ا ب ج ا ر ي ة من الحي فقال له أ ب ي ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره بما صنع لعله يستغفر له وانما يريد بذلك رجاء ان يكون له مخرجا فاتاه فقال يا رسول الله اني زنيت فاقم علي كتاب الله ف أ ع ر ض عنه يا إني ن ز تعال فأقم ل ي ك ت ب ا ل ه فقال أ ع عنه فعاد ر ض يا رسول الله إ ن ي زنيت ف أ ق م علي كتاب الله حتى قالها أ ر ب ع مرات قال صلى الله عليه وسلم إ ن ك قد قلتها أ ر ب ع مرات فبمن قال بفلان فقال هل ضاجعتها قال نعم قال هل باشرتها قال نعم قال هل جامعتها قال نعم قال فامر به ان يرجم فاخرج به إ ل ى الحره فلما رجم فوجد مس الحجاره جزع فخرج يشتد فلقيه عبد الله بن انيس وقد عجز اصحابه فنزع له بوظيف بعير فرماه به فقتله ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ف ذلك قال ألا لعل أن لعله الله عليه حدثنا عبيد الله قال حدثنا ابن حدثنا إسحار تركتموه يتوب عمر ميسر زريع محمد عبيد عن بن بن بن فيتوب يزيد ذكرت لعاصم بن عمر بن ق ت ا د ه ق ص ة معز بن مالك فقال لي حدثني حسن بن محمد بن علي بن أ ب ي طالب قال حدثني ذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ف ه ل ل ا تركتموه من شئتم من رجال أ س ل م ممن لا اتهم قال ولم أ ع ر ف هذا الحديث قال اجئت جابر بن عبد الله فقلت إ ن رجالا من أ س ل م يحدثون أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم قيل له قيل قال أنا أعلم بهذا الحديث أخي له الفجار ألا ذكروا بهذا تركتموه كنت أعرف ناعز أصابت وما ربنا أنا ناس جزع أعلم من الحديث في من رجم الرجل انما ل ل ر ج إ لما خرجنا به فرجمناه فوجد مد ا ل ح ج ا ر في ط ر خ بنا يا قوم ردوني إ ل ى رسول الله فلما إ ن قومي ق ت و وغروني ن ي ن نفسي وأخبروني أن رسول ل ل صلى الله عليه وسلم ه ي غ رجعنا قاتلي قتلناه حتى فلم فلما ننبع عنه ر إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ خ ب ر ن ا ه قال فهلا تركتموه وجئتموني به ليستثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه ف أ م ا لترك حد فلا قال أ ب و كامل حدثنا يزيد بن زريع حدثنا ق ا ل د يعني الحذاء عن ع ك ر م ة عن ابن عباس أ ن معز بن مالك أ ت ى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إ ن ه زنى ف أ ع ر ف عنه ف أ ع ا د عليه م ر ا ر ة فاعرض عنه ف س أ ل قومه أ م ج م و ن ه قالوا ليس به باس قال أ ف ع ل ت بها قال نعم ف أ م ر به أ ن يرجم فانطلق به فرجم ولم يصل عليه عن عن ت ماعز مالك بن ب خين جئ ربع مرات أنه قال ن رسول وسلم الله صلى الله عليه فرجمه ل ل تقبلتها قال لا والله ل ع قذن إنه ا آ خ قال ف ر ثم خطب فقال أ ل ا كلما نفرنا في سبيل الله عز وجل خلف أ ح د ه م له نبيب كنبيب التيل يمنح إ ح د ا ه ن ا ل ك ت ب ة أ م ا إ ن الله إ ن يمكنني من أ ح د منهم إلا نكلته、عنهن. حدثنا عنه محمد محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر عن ش ع ب ة عن سماك طالب سمعت جابر بن ثمره بهذا الحديث و ا ل أ و ل أ ت م قال فرده مرتين قال سماك فحدثت به سعيد بن جبير فقال إ ن ه رده أ ر ب ع مرات حدثنا عبد الغني بن أ ب ي عقيل المصري حدثنا ق ا ل د يعني ا بن عبد الرحمن قال قال ف ع ب د ف س أ ل ت سماكا عن ا ل ك ت ب ة فقال اللبن القليل حدثنا مسدد حدثنا أ ب و ع و ا ن ة عن بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس سناك بن بن ابن حرب جبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ل ن ا ع ز بن مالك أ ح ق ما بلغني عنك قال وما بلغك ع ن ه قال ف ا ل بلغني عنك انك وقعت على جاريه بني فلان قال نعم فشهد اربع شهادات فامر أ به فرجم ر ت ي ن فقال شهدت على نفسك أربع نفسك فالجموع مرات اذهبوا به、فارجموا. حدثنا موسى بن إ س م ا ع ي ل حدثنا جرير حدثني يعلى عن ا ك ر م ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا زهير بن حرب وعقبه بن مكرم قال حدثنا وهب بن جرير حدثنا أ ب ي قال سمعت ي ع ل ى يعني ابن حكيم يحدث عن أ ك ر م ه عن ابن عباس أن النبي صلى الله صلى عليه وسلم قال لماعب بن مالك ل ع ل ت قبلت أ و غمزت أ و نظرت قال لا قال أ ف ن ك ت ه ا قال نعم قال فعند ذلك أ م ر برجمه ولم يذكر موسى عن ابن عباس وهذا لفظ ه حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال أ خ ب ر ن ي أ ب و ا ل ز ه و ق ا ن ع ب د الرحمن بن الصامت ا بن عم ابي ه ر ي ر ة اخبره انه سمع ابا ه ر ي ر ة يقول جاء الاسلامي نبي الله صلى الله عليه وسلم فشهد على نفسه انه اصاب امراه حراما اربع مرات كما يغيب المرود في ا ل م ك ح ل ة والرشاء في البئر قال نعم قال فهل تدري ما ز ن ا قال نعم أ ت ي ت منها حراما ما ي أ ت ي الرجل من ا م ر أ ت ه حلالا قال فما تريد بهذا القول ل ق ا أ ر ي د أ ن ت ت خ ه ر ن ي ف أ م ر به فرجم فسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من اصحابه يقول احدهما لصاحبه انظر إ ل ى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب فسكت عنهما ثم سار ساعه حتى مر بجيشه حمار شائل برجله فقال اين فلان وفلان فقالا نحن ذ ا ن يا رسول الله قال انزلاف ك ل ا ن ج ي ش ة هذا الحمار فقالا يا نبي الله من ي أ ك ل من هذا قال فمنيتما من عرض أ خ ي ك م ا آ ن ف ا أ ش د من أ ك ل منه والذي نسي ف بيده إ ن ه ا ل آ ن لفي أ ن ه ا ر ا ل ج ن ة ينقمش فيها حدثنا الحسن بن علي حدثنا أبو عاطم حدثنا بن ابن جريد قال أخبرني أبو الزبير عن عاطم قال علي الزبير أبو أبو جريد عن أبي هريرة عن ن أبي أبي ب هريرة هريرة حدثنا و واختلفوا وقال ه بعضهم بعضهم ذاذ فقال علي إلى موقف ربط شجرة ح محمد بن المتوكل العثقلاني والحسن بن علي قالا حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي سلمه عن جابر بن عبد الله أ ن رجلا من أ س ل م جاء إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعترف بالدنى ف أ ع ر ض عنه ثم اعترف ف أ ع ر ض عنه حتى ش ه د على نفسه اربع شهادات فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ابيك جنون قال, قال, قال نعم قال فامر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم في المصلى فلما ا د ل ق ت ا ل ح ج ا ر ة فر فادرك فرجم حتى م ا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا ولم يصل عليه حدثنا ابو كامل حدثنا يزيد يعني بن زريع وحدثنا و ق ا ح م د بن منيع عن يحيى بن زكريا وهذا ل ف ظ عن د ا و د عن ابي نظرة عن ابي سعيد قال لما امر النبي صلى الله عليه وسلم برجم معد بن مالك خرجنا به الى البقيع فوالله ما اوفقناه ولا حفرنا له ولكنه قام لنا قال ابو كامل قال فرميناه بالعظام والمدر والخزف ا واشتدنا اتى عرض الحرة فانتصب ش ت حتى د لنا خلفه فرميناه عرض وقريناه بجلاميذ ا ل حدثنا ر ر حتى ح سكت استغفرنا سفى قال فما استغفرنا ولا سفى حدثنا مؤمل ن بن هشام حدثنا اسماعيل عن الجريري عن ابي ن ض ر ة قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وليس ب ت م ا م ه قال ذهبوا يسبونه فنهاهم قال ذهبوا يستغفرون له فنهاهم قال هو رجل أصاب ذنبا حسيبه الله رجل بكر اصاب ذنبا ابن ابي حدثنا محمد بن أبي بكر بن أبي حدثنا يحيى بن عن ابيه ح عن غيلان قال ا حدثنا أحمد بشير كنا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نتحدث ان الغامضيه وماعز ابن مريم ذلك لو رجعا بعد اعترافهما أ و قال لو لم يرجعا بعد اعترافهما لم يطلبهما و إ ن م ا رجمهما عند الرابعه حدثنا ع ب د ة بن عبد الله ومحمد بن د ا و د بن ص ب ي ح قال ع ب د ة أ خ ب ر ن ا حرمي بن ح ف قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حدثنا عبد ل ا حدثنا ة ع العزيز بن عمر بن عبد العزيز أ ن خالد بن اللجلاج حدث أ ن اللجلاج أ ب ا ه أ خ ب ر ه انه كان قاعدا يعتمد في السوق فمرت ا م ر أ ة تحمل صبيا فسار الناس معها و ث ر ت فيمن سار فانتهيت إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ي ع ت م يقول <تصفيق> من أ ب و هذا معك فسكت ت فقال شاب حلوها أ ن ا أ ب و ه يا رسول الله ف أ ق ب ل عليها فقال من أ ب و هذا معك قال الفتى أ ن ا أ ب و ه يا رسول الله فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ل ى بعض من حوله ي س أ ل ه م عنه فقالوا ما علمنا إ ل ا خيرا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أ ح ص ن قال نعم ف أ م ر به فرجم قال فخرجنا به فحصن اخرنا امكننا ثم رميناه بالحجارة له هدى حتى حتى ثم فجاء رجل ي س أ ل عن المرجوم فانطلقنا به الى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا هذا جاء ي س أ ل عن ا ل س ب ي ث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له اطيب عند الله من ريح ا ل م س فاذا هو ابوه فأعناه على رسله وتكفينه ودفنه وما أدري أم على عليه وما قال والصلاة لا وهذا رسله ودفنه حدثنا ي عبدة د وهو أتم ح ث هشام بن عمار حدثنا ص د ق ة بن خالد و حدثنا م ص ر بن عاصم ا ل أ ن ط ا ف ي حدثنا الوليد جميعا قال حدثنا محمد وقال هشام محمد بن عبد الله عن مسلمة بن عبد بن عن بن الجهني عن خالد بن عن عن وقال هشام الله الشعيسي الله خالد اللجلاج مسلمة عبيد ن النبي صلى الله عليه وسلم ببعض هذا الحديث حدثنا عثمان بن أ ب ي ش ي ب ة حدثنا خلق بن غنام حدثنا عبد السلام بن حفر حدثنا أ ب و حاج عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن رجلا أ ت ا ه ف أ ق ر عنده أ ن ه زنى ب ا م ر أ ة سماها له فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ل ى ا ل م ر أ ة ف س أ ل ه ا عن ذلك ف أ ن ك ر ه ان تكون ذا فجلده الحد وتركها حدثنا ق ص ي ب ة بن سعيد قال حدثنا وحدثنا بن الصرح المعنى قال أ خ ب ر ن ا عبد الله بن وهب عن ابن جريج عن أ ب ي الزبير عن جابر أ ن رجلا لنا ب ا م ر أ ة ف أ م ر به النبي صلى الله عليه وسلم فجلد الحذر ثم أ خ ب ر أ ن ه مقص ف أ م ر به فرجه قال أ ب و داود روى هذا الحديث محمد بن بكر البرساني عن ابن جريج موقوفا على جابر ورواه أ ب و عاصم عن ابن جريج بنحو بن وهب لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن رجلا زنى فلم يعلم باحصانه فجلد ثم علم باحصانه فرجم حدثنا محمد بن عبد الرحيم أ ب و يحيى البزار أ خ ب ر ن ا أ ب و عاصم عن ابن جريج عن أ ب ي الزبير عن جافر ن ج حدثنا مسلم ابن ابراهيم عن عن قالت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت انها زنا وحبلى فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليا لها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن إليها فإذا وضع فجيء بها فلما ان وضعت جاء بها فامر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ف ي ا ب ه ا ثم امر بها فرجم ثم امرهم فصلوا عليها فقال عمر يا رسول الله تصلي عليها قال والذي نفي افضل بنفسها فشكت وقد قال قسمت يقل يا الله عليها والذي لغتابت اهل النبي ان رسول تصلي لو لوثعتهم وهل وجدت أفضل من لم عمر سبعين عن عبان من من بيده خين توبة وجدت ذنت جادت فشكت عليها ثيابها حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي حدثنا الوليد عن ا ل أ و ز ا ع ي قال فشكت عليها ثيابها يعني ف ش ك ت حدثنا إ ب ر ا ه ي م بن موسى الرازي أ خ ب ر ن ا عيسى بن يونس عن بشير بن المهاجر حدثنا عبد الله بن بريده عن أ ب ي ه أ ن امراه يعني من غامض أ ت ت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إ ن ي قد هجرت ف د ا ت ت فقالت لعلك أ ن تردني كما رددت ماعز بن مالك فوالله إ ن ي لحب فقال لها ارجعي فرجعت فلما كان الغد اتته فقال لها ارجعي فأرضعيه حتى تلدي خ ن ي وفي يده شيء ي فجاءت فرمته به وقد أ ك ه فأمر ف بالصبي ف ع إلى رجل المسلمين وأمر بها فحفر لها وأمر بها فرجمة وكان أ وأمر م فرجمه ر فحفر بها بها لها و خالد فيمن يرجمها فرجمها بحجر فوقعت ق ط ر ة من دمها على وجنته فسبها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا خالد ف و الذي نفسي بيده لقد تابت ت و ب ة لو تابها صاحب مكس لغفر له و أ م ر بها فصلي عليها ودخل ف ن حدثنا عثمان بن أبي شيبة وكيع زكريا أبي عن عمران ابن الجراح قال سمعت شيخا يحدث عن ابن ابي بكر عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم رجم امراه فحفر لها إ ل ى ا ل س م ا و ة ت قال ابو داود افهمني رجل عن عثمان قال أبو داود قال الغسن جهينة وغامد وبارق حدثنا ع ع ب د ل ص م د بن عبد ا ل و ا ا ر ث ق ل حدثنا زكريا بن س ل ي مسلمه ب إ ن نحوه ا ذات رماها بحطاة د ه ثم ث م النصف ث قال ارموا واتقوا ارموا ل ج ف ل م القعنبي طفئت أخرجها ص ى عليها و ا التوبة ل عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن ع ث ب ة بن مسعود عن أ ب ي ه ر ي ر ة وزيد بن خالد الجهني أنهما اختصموا أن رجلين أن أخبر قال احدهما يا رسول الله اقض ي بيننا بكتاب الله وقال ا ل آ خ ر وكان أ ف ق ه ه م ا أ ج ل يا رسول الله فاقض ي بيننا بكتاب الله و أ ذ ن لي أ ن أ ت ك ل م قال تكلم قال إ ن ابني كان عسيفا على هذا والعسيف ا ل أ ج ي ر فزنا فأخبروني أن بمرأته على ابني الرجل ابني فقال س سألت د جلد ي وبجارية لي ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني ت منه بمئة ثم العلم مئة عام وإنما امرأته أن ابني أهل وتغريب شاء الرجل على على ف رسول الله صلى الله عليه وسلم أ م ا والذي نفسي بيده لاقضين بينكما بكتاب الله أ م ا غنمك وجاريتك فرد إ ل ي ه وجلد ابنه م ا ئ ة وغربه ع ا م و أ م ر انيسا ل ا س ل م ي أ ن ي أ ت ي ا م ر ا ت اتى الاخر فان اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها حدثنا عبد الله بن م س ل م ة قال ر أ ت على مالك بن أ ن س عن نافع عن ابن عمر أ ن ه قال إ ن اليهود ج ا ء و ا إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له أ ن رجلا منهم و ا م ر أ ة زناياه فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في ا ل ت و ر ا ة في شان ل الزنا فقالوا نفضحهم ل د ل الله عبد بن سلام كذبتم إن فيها الرجل فأتوا كذبتم بالتوراة إن فنشروها فجعل ن ش ر و ه ف أ ح د ه م يده على آ ي ة الرجل ثم جعل ي ق ر أ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام ارفع يديك ف ر ف ع ه ف إ ذ ا فيها آ ي ة الرجل فقالوا صدق يا محمد فيها آ ي ة الرجل ف أ م ر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عمر ف ر أ ي ت الرجل يحني على ا ل م ر أ ة يقيها ا ل ح ج ا ر ة حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد عن ا ل أ ع م ش عن عبد الله بن مره عن البراء بن عازب قال مروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ي ه و د ي قد حمم وجهه وهو يطاف به فناشدهم ما حد الزاني في كتابهم قال ف أ ح ا ل و ه على رجل منهم فنشده النبي صلى الله عليه وسلم ما حد الزاني في كتابكم فقال الرجل ولكن ظهر الزنا في أ ش ر ا ف ن ا كرهنا أ ن يترك الشريف ويقام على من دونه فوضعنا هذا عنه ف أ م ر ب ي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم ثم قال اللهم إ ن ي أ و ل من أ ح ي ا ما ا م ا ت من كتابه حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أ ب و م ع ا و ي ة عن ا ل أ ع م ش عن عبد الله مرة عن البراء بن بن قال عن ا ل ب ر ا ء بن عازب قال مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي محمم مجدود فدعاهم فقال هكذا تجدون حد الزاني فقالوا نعم فدعا رجلا من علمائهم قال له نشتك أنزل تجدون الزاني أنك نشتني نجد الثورات كتابكم أهكذا بالله بهذا أخبر الذي فقال الله ملا ولولا الزاني على لم في موسى حد حد فتابنا الرجل ولكنه كثر في أ ش ر ا ف ن ا فكنا إ ذ ا أ خ ذ ن ا الرجل الشريف تركناه و إ ذ ا أ خ ذ ن ا الرجل الضعيف أ ق م ن ا عليه الحد فقلنا تعالوا فنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع فاجتمعنا على التحميم والجل وتركنا الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إ ن ي أ و ل من أ ح ي ا أ م ر ك إ ذ اماتوه ف أ م ر به فرجل ف أ ن ز ل الله عز وجل يا أ ي ه ا الرسول لا يحزنك ا ل ذ ي ن ي ا ر ع و ن ف ي ا ل ك ف ر إ ل ى ق و ل ه ي ق و ل و ن إن أ ت ت ي م ه ذ ا فخذوه وإن ل م تتوه ف ا ح ذ ر و ا إ ل ى قوله ا م ي ح ك م ب م ا أنزل الله فأولئك هم ا ل ك ا ف ر و ن في اليهود إ ل ى قوله ومن لم يحكم بما أ ن ز ل الله فاولئك أ و ل ئ ك هم ل ل ظ ا م ن في ا ي إلى يحكم ه قوله الله و ومن و د إلى لم أنزل ل بما أ ف هم الفاسقون قال هي في الكفار كلها يعني هذه الايه آ ي ة ح د ث ن أحمد بن س ع د ا ل م هشام د حدثنا حدثنا ا ن بن ي وهب سعب أ ا ان زيد بن أ س ل م حدثه عن ابن عمر ق اتى ل أ نفر من يهود فدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ل ى القفص ف أ ت ا ه م في بيت المدراه فقالوا يا أ ب ا القاسم إ ن رجلا منا زنى ب ا م ر أ ة فاحكم بينهم فوضعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم و س ا د ة فجلس عليها ثم قال ب ا ل ت و ر ا ة ف أ ت ي بها فنزع ا ل و س ا د ة من تحته فوضع ا ل ت و ر ا ة عليها ثم قال آ م ن ت بك ورسادة ب م ن أ ن ز ل ك ثم قال ائتوني ب أ ع ل م ك م ف أ ت ي ب ف ت م شاب ثم ذكر ق ص ة ا ل ر ج ل نحو حديث مالك عن ح د ث نامح م معمر من مزينة أحمد محمد مسلم سمعت رجلا من مزينة لمن يتبع العلم ويعيه ثم المسي د حدثنا عبد حدثنا وحدثنا حدثنا حدثنا عند سعيد بن فحدثنا بن أخبرنا بن بسر بن يتبع بن أبي أبي عن عن يونث ونحن عن وحدثنا يحيا الزهري ويعيه هريرة صالح تحقا الرزاق قال قال رجلا عن رجل ه ذ ا حديث معمر وهو أ ت م قال زنى رجل من رجل وامرأة اليهود ف قال بعضهم لبعض اذهبوا بنا الى هذا النبي هذا الى فاتوا ل خ ي بفتيا فان افتانا د ن النبي ه ا واحتجنا بها عند ل ل ه ق ا فتيا ن من انبيائه النبي قال فات النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد في اصحابه فقالوا يا ابا القاسم ما ترى في رجل و ا م ر أ ة ز ن ي ا فلم يكلمهم ك ل م ة حتى اتى بيت م د ر ا س ي فقام على الباب ف قال أنشدكم أنزل بالله الذي ا ل ت وسكت ر ا ة على م و ى على ذنى ما من التوراة إذا تجدون في أ ح شاب منهم فلما ر آ ه النبي صلى الله عليه وسلم سكت الاظل بهم ن ش د ة فقال اللهم اذ نشدتنا ف إ ن ا نجد في التوراه الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم فما اول ما ا ر ت خ ص ت م امر الله قال زنى قال ب ة من ك ك من م ن ل و الزهري فأخر عنه ا ر ج ثم ن ج ل ف أسرة الناس من ف أ ر رجمه ا د ح ا ل قومه د و ن ه و ق ا ل و ان لا ا يرجم ص ح ب ا ا حتى ح تجيء ب ص هذه فترجمه فصلحوا ه على الايه ع ق ق و ب بينهم ة ل ل ا ن ب صلى ل ل ا عليه وسلم ف إ نزلت أحكم بما في فأمر بما بما فرجمه التورا قال في ه ر ي ف ب غ ن أن ا الآية هذه ل ز فيهم إن م و ر ا س ف ي ه ا ل ن يحكم ب ه ا ا ل ن ب ل و ن ا ل ذ ي ن أ س ل م و ا كان النبي صلى الله عليه وسلم منهم حدثنا عبد العزيز بن يحيى أ ب و ا ل أ ص ب غ الحضاني حدثني محمد يعني ابن سلمه عن محمد بن إ س ح ا ق عن الزهري قال سمعت رجلا م ن م زينه يحدث سعيد بن المسيب عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال زنا رجل و ا م ر أ ة من اليهود وقد أ ص ن ا ه حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ل م د ي ن ة وقد كان الرجل مكتوبا عليهم في ا ل ت و ر ا ة فتركوه و أ خ ذ و ا بالتجيش يضرب مئة بحب مطلي بحب مئة قالت ر و ي ح م على حمار وجهه مما يلي دبر الحمار حمار مما دبر وجهه ج ف م من أحبارهم قوما ع فبعثوا أحبار آخرين إ له ى رسول ل ل ا صلى الله عليه وسلم ف قال ولم ا س و وساق و ه عن الزان حد الحد فقال قال فيه يكونوا من أ ه ل دينه ف ي ح ك م بينهم فخير في ذلك قال ف إ ن جاءوك فاحكم بينهم أ و أ ع ر ض عنهم حدثنا يحيى بن موسى البلخي حدثنا أ ب و أ س ا م ة قال مجاهد أ خ ب ر ن ا عن عامر عن جابر بن عبد الله قال جاءت اليهود برجل و ا م ر أ ة منهم زناياه فقال ائتوني ب أ ع ل م رجلين منكم ف أ ت و ه بابني سوريا فنشدهما كيف تجدان أ م ر هذين في ا ل ت و ر ا ة قالا نجد في ا ل ت و ر ا ة إ ذ ا شهد أ ر ب ع ة أ ن ه م ر أ و ا ذكره في فرجها مثل ا ل م ي ل في المكحله رجما قال فما يمنعكما أ ن ترجموهما قالا ذهب سلطانون فدعا ك ر ن ا القسل ف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهود فجاءوا ب ا ر ب ع ة فشهدوا انهم ر أ و ا ذكره في فرجها مثل النيل في المقفله فامر رسول ل صلى صلى الله عليه وسلم برجلهم عن عن عن والشعبين النبي صلى الله عليه وسلم نحوه لم فدعا حدثنا واق ابن ابراهيم فدعا نحوه بالشهود فشهد عن عن عن عن عن عن بقية حشيم مغيرة يذكر بقية حشيم واق ابن ابن حدثنا شبرومة الشعبين ب عن الشعبي ن حدثنا المن ح إ ب ر ا ه ي م بن حسن المصري حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج أ ن ه سمع أ ب ا الزبير سمع جابر بن عبد الله يقول رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من اليهود و ا م ر أ ة زمياء حدثنا مسدد حدثنا خالد بن عبد الله حدثنا م ط ر ف عن أ ب ي الجهل عن ا ل ف ر ا ء بن عازب قال بين إبل لي ضلت إذ أقبل ركب الأعراب لي يطيفون أنا أطوف أو فوارث معهم لواء فجعل على معهم ضلت إذ نبي ل م ن ز ل ت ي لك الحجاج عليه قبة بن يوسف أ ل ت ا أنه ل ث ق ب ي وقد قالت لك ا ل ح د ث ن ا ج بن يوسف ا ل ث ع ف ي و ي د ب قالت لك الحجاج بن يوسف م ع ه ر ق ل له ت أين الثقفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ل ى رجل نكح ا م ر أ ة أ ب ي ه ف أ م ر ن ي أ ن أ ض ر ب عنقه و آ خ ذ ماله حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا أ ب ا ن حدثنا ق س ا د ة عن خالد بن ع ر ق و ط ة عن حبيب بن سالم أ ن رجلا يقال حنيني الرحمن له عبد الرحمن بن حنين وقع على ج ا ر ي ة ا م ر أ ت ه فرفع إ ل ى النعمان بن بشير وهو أ م ي ر على ا ل ك و ف ة فقال لاقضين فيك ب ق ض ي ة رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن كانت أ ح ل ت ه ا لك جلستك م ئ ة و إ ن لم تكن أ ح ل ت ه ا لك رجمتك ب ا ل ح ج ا ر ة فوجدوه قد أ ح ل ت ه ا له فجلده م ئ ة قال ق ت ا د ة كتبت إ ل ى حبيب بن سالم فكتب الي بهذا حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن بشار محمد جعفر عن شعبة عرخوطة عن جارية عبيب الشر عن خالد بن عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي امرأته أحلتها كانت قال إن كانت له جلد مئة وإن لم تكن مئة حدثنا أ ح م د بن صالح حدثنا عبد ا ل غ ز ا ق أ خ ب ر ن ا معمر عن ق ت ا د ة عن الحسن عن ق ب ي ص ة بن حريف عن س ل م ة بن المحبق أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في رجل وقع على ج ا ر ي ة ا م ر أ ت إ ن كانت تكرهها فهي ح ر ة وعليه لسيدتها مثلها ف إ ن كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها قال أبو داود روايونة أبو بن عبيد وعمر ابن دينار ابن زابان وسلام عن الحفن هذا الحديث لم يذكر يونس ومنصور عن وسلام ل حدثنا ن هذا ا ل ح ي ب م ع علي بن حسين الدرهمي حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن قساده عن الحسن عن سلمه بن المحبق عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه الا أ ن ه قال و إ ن كانت طاوعته فهي ومثلها من ماله لسيدتها حدثنا حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمر بن ابي عمر عن اكرمهم عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به قال ابو ن بيلان عن عمر داود بن عن عن ب عباس ن رفع ه جريج ا القصين د بن عن بن عكرمة حدثنا عبد أخبرنا أخبرني ابن ختيم ابن ابن جريج قال سمعت سعيد بن جبير ومجاهدا حدثان عن ابن عباس في البكر يؤخذ على ا ل م ر ق ي ة قال يرجم قال رسول الله د عاصم بن بن محمد ا ل ن ي ي ر حدثنا عليه ب د ا ع ز ز بن بن أبي حدثني محمد عمر عمر وسلم ق ا قال الله رسول صلى ا ل ل ه عليه وسلم من أ ت ى ب ه ي م ة فاقتلوه واقتلوها معه قال قلت له ما ش أ ن ا ل ب ه ي م ة قال ما أ ر ا ه قال ذلك إ ل ا أ ن ه كره أ ن يؤكل لحمها وقد عمل بها ذلك العمل في البهيمة حد قال أبو د ابو و وكذا وقال ولا د نجلد الحكم يذنغ قال عطاء وقال الحكم أرى أن ه الحد ق قال ا الحكم الزام ل بمنزلة هو أبو داود حديث عاصم يضاعف حديث عمرو بن ابي ع م ر حدثنا عثمان بن أ ب ي ش ي ب ة حدثنا طلق بن غنام حدثنا عبد السلام بن حفر حدثنا أ ب و حازم ع د سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن رجلا ا فاتاه فاقر عنده انه زنى بامراه سماها له فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ل ى المراه فسالها عن ذلك فانكرت ان تكون زنى فجلده الحد وتركها حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا موسى بن هارون البردي حدثنا هشام بن يوسف عن القاسم بن فياض ا ل أ ب ن ا و ي عن خلاد بن عبد الرحمن عن ابن المسيل عن ابن عباس أ ن رجلا من بكر بن ليل اتى النبي صلى الله عليه وسلم ف أ ق ر أ ن ه زنى ب ا م ر أ ة أ ر ب ع مرات فجلده م ئ ة وكان ذكرا ثم س أ ل ه ا ل ب ي ن ة على ا ل م ر أ ة فقالت كذب والله يا رسول الله فجلده حد ا ل ف ر ي ة ث م ا ن ي ن حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا أ ب و ا ل أ ح و ف حدثنا س م ا ك عن إ ب ر ا ه ي م عن ع ل ق م ة و ا ل أ س و د قالا ل ل رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ه جاء ف قال إني ع ا امرأة ا ل ت من أقصى م د ي ن ن ة فأصرت م ه الله ما أمستها فأقم فأنا هذا دون أن ع ي ما ا شئ ف ق عمر سفر قد ا ل ل عليك على لو فلم سفرت نفسك رد عليه عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال ا ن ل رجل من القوم يا رسول الله أ ل ه خاصه ام كافة للناس كافه ة فقال للناس حدثنا عبد بن مسلمة عن عن مسلمة مالك ابن شهاب عن, عبيد الله بن عبد الله بن عن ابي هريره وزيد بن خالد الجهني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الامه ذ ا زنت ولم تحصن قال ان زنت فاجلسوها ثم ان زنت ف ج ل س و ه ا ثم ان زنت فبيعوها ولو بضفير قال ن شهاب لا ادري الثالثه او الرابعه والضفير الحبل حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله حدثني سعيد بن ابي سعيد المقبري عن أ ب ي م ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا ذ ن ت أ م ه أ ح د ك م ف ل ي ح ذ ه ا ولا يعيرها ثلاث مرار ف إ ن عادت في الرابعه ف ل ي ج د ه ا وليبعها بضفير أ و بحبل من شعر حدثنا ابن نفيل حدثنا محمد بن س ل م ة عن محمد بن إ س ح ا ء عن سعيد بن أ ب ي سعيد المخبري عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قال في كل م ر ة فليضربها كتاب الله ولا يسرب عليها وقال في ا ل ر ا ب ع ة ف إ ن عادت فليضربها كتاب الله ثم ليابعها ولو بحبل من شعر حدثنا احمد بن سعيد ا ل ه م د ا ن حدثنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني ابو امامه بن سهم بن حنيف انه اخبره بعض ا ص ق ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الانصار ا ن م س ت ك ى رجل منهم حتى ا ب ن ي فعاد ج ن ز ة على عظم فدخلت عليه ج ا ر ي ة لبعضهم فهش لها فوقع عليها فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه أ خ ب ر ه م بذلك وقال ا س ت ف ن و ا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ف إ ن ي قد وقعت على ج ا ر ي ة دخلت علي ه فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا ما ر أ ي ن ا ب أ ح د من الناس من الضر مثل الذي هو به لو حملناه إ ل ي ك لتفسخت عظامه ما هو إ ل ا جلد على عظم فأمر أن يأخذوا وسلم مئة شمراء رسول ويضربوه و الله صلى الله عليه وسلم أن له مئة شمراء بها ضربة واحدة حدثنا ة ح د محمد بن كثير أ خ ب ر ن ا إ س ر ا ئ ي ل حدثنا عبد ا ل أ ع ل ى عن أ ب ي ج م ي ل عن علي رضي الله عنه قال فجرت ج ا ر ي ة ل آ ل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا علي انطلق فاقم عليها الحد فانطلقت ف إ ذ ا بها دم ي س ي ل لم ينقطع ف أ ت ي ت ه فقال يا علي أ ف ر غ قلت أ ت ي ت ه ا ودمها ي س ي ل فقال دعها حتى ينقطع دمها ثم أ ق م عليها الحد و أ ق ي م ا ل ح د و د على ما ملكت أ ي م ا ن ك م قال أ ب و داود وكذلك رواه أ ب و ا ل أ ح و ط عن عبد ا ل أ ع ل ى ورواه ش ع ب ة عن عبد ا ل أ ع ل ى فقال فيه قال لا تضربها حتى تضعف والأول أصح حدثنا ا ل أصح سعيد السفق ومالك بن قتيبة س ق قالت قاما ومالك الواحد المسمعي وهذا المسمعي حدثهم عن محمد عمر لما ابن إسحار عن الله بن أبي بكر عن عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل بكر بن عبد أبي بن عبد بن أبي أن عن عن عن عن عدي عذري حديث رضي ا ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذا وتلا تعني ا ل ق ر آ ن فلما نزل من المنبر امر بالرجلين والمراه فضربوا حدهم يذكر عائشة قال فأمر برجلين وامرأة ممن تكلم بالفاحشة حسان حمد تجح حدثنا الحسن ومحمد حديث المثنى بن بن بن وهذا علي قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريد عن محمد بن علي بن ر ك ا ن ة عن أ ك ر م عن ابن عباس ابن ان رسول ل ل ه صلى ا ل ل عليه ه وقال س ل لم م ي خ م ر ح ابن وقال عباس شرب رجل فسكر فلقي يميل في الفجر فانطلق به الى النبي صلى الله عليه وسلم فلما حاد العب حاذى بدار انفلت العباد للنبي فدخل فالتزمه فذكر فضحك على ذلك صلى الله عليه وسلم و قال أ ف ع ل ه ابو ولم يأمر فيه ش ي ء قال أ ب داود هذا مما تفرد به أ ه ل ا ل م د ي ن ة حديث الحسن بن علي هذا حدثنا قصيبه بن سعيد حدثنا أ ب و ض م ر ة عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إ ب ر ا ه ي م عن أ ب ي س ل م عن أ ب ي هريره ة أن رسول ل ل ا صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب قد فمنا ق قال ا اضربوه ل هريرة ابو ف الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه فلما انصرف قال بعض القوم ف قال رسول الإسكندراني أكبرني شريح وسلم بإسناده تقول داود وهب أيوب وحيوة وابن ومعناه الله صلى الله عليه وسلم لا هكذا لا عليه الشيطان لهيعة الهاد قال هكذا حدثنا بن بن ناجية حدثنا ابن وهب يحيى بن وحيوة بن شريح وابن لهيعة عن ابن يحيى تعين عن أبي محمد بن بن بن بن فيه بعد الضرب ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ل أ ص ح ا ب ه بكتوه ف أ ق ب ل و ا عليه يقولون ما سقيت الله ما خشيت الله وما استحييت م ل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أ ر س ل و ه وقال في آ خ ر ه ولكن قولوا اللهم اغفر له اللهم ارحمه وبعضهم يزيد الكلمه ة و و ن ح ا حدثنا مسلم إبراهيم حدثنا هشام بن مسلم ونحوها ح د ث ا مسدد د قتادة ث ن عن هشام المعنى عن قتادة عن أنة بن أن ا هشام مالك النبي صلى الله يحيى عليه صلى س ل جلد في الخمر بالجريد والنعام وجلد ل ل م في ا بكر رضي أبو عنه أربعين ف ل م ولي عمر دع الناس فقال لهم عمر دع إن الناس قال د د ن و من ا ر ي و ق ابو ل القرى والريف الخم فقال له مسدد من فما ترون في حد ع د الرحمن ع ف كأسف نرى أن تجعله ل ا ح داود و د فجلد فيه ث م ن ن ي قال أ ب ا و د رواه ابن أ ب ي عروبه عن ق ت ا د ة عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه جلد بالجريد والنعال أ ر ب ع ي ن ورواه ش ع ب ة عن ق ت ا د ة عن أ ن س عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضرب بجريدتين الأربعين. حدثنا مسدد بن مسرهد وموسى بن بن المعنى إسماعيل وموسى قال حدثنا عبد العزيز بن المختار حدثنا عبد الله ا ل د ا ن ا ت حدثني حضين بن المنذر الرقاشي هو اولساسان قال شهدت عثمان بن عفان و أ ت ي بالوليد بن ع ق ب ة فشهد عليه حمران ورجل آ خ ر فشهد أ ح د ه م ا أ ن ه ر آ ه شربها ي يعني ع ص م ر وشهد ا ل آ خ ر أ ن ه ر آ ه يتقيا ف ق ل إنه لم ي ت قال ي حتى ش ر ه ف ق ا ل علي رضي الله ع ن ه عليه أقم الحسن ذ فقال علي ل ح أ ق م عليه ا ل ح ذ فقال الحسن ول ي حارها من تولى قارها فقال علي ل عبد الله بن جعفر أ ق م عليه الحد قال ف أ خ ذ الصوت فجلده وعلي يعد فلما بلغ أ ر ب ع ي ن قال حسبه ك جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين وسلم قال وجلد أحتبه أبو بكر أبو أربعين أ وعمر ثمانين وكل سنة وكل وهذا أحب إلي حدثنا ب إليه ح مسدد حدثنا يحيى عن ابن أ ب ي ع ر و ب ة عن ا د ا ن ا ه عن حضين بن المنذر عن علي رضي الله عنه قال جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر وكملها وكل قال وقال الأصمعين ول تولى ول تولى داود شديدها بكر أربعين وكملها عمر ثمانين وكل سنة قال أبو داود وقال حارها خارها سنة وأبو أبو ثمانين في من من قال ابو جاود هذا كان سيد كان قال و م ه حضين م ن ذ رسول ابو ا ا حدثنا س ن م س س ى ابن م ع ي ح د ث ن الله ابان عاطم ابي عن عن ص ح ذكوان معاوية ابن ابي عن سفيان ق قال ا رسول ل ل صلى الله عليه وسلم اذا شربوا الخمر فاجلجوهم ثم إ ن شربوا فاجلسوهم ثم إ ن شربوا فاجلسوهم ثم إ ن شربوا فاقتلوهم حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد عن حميد بن يزيد عن نافع عن ابن عمر أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بهذا المعنى قال و أ ح س ب ه قال في ا ل خ ا م س ة إ ن شربها فاقتلوه قال أ ب و داود ابن هارون الواسطي حدثنا ابن ابي الحارث ذئب ابن عبد ابي ابي عن الرحمن عن أبي سلم عن أبي هريرة سلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سكر فاجلدوه ثم إن سكر ثم إن سكر فإن قال ر ابو ع ة ف ل ه قال أبو داود وكذا حديث عمر بن أ ب ي سلمى عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا شرب القمر ف ا ج ل و ه ف إ ن عاد ا ل ر ا ب ع ة ف ا ق ل و ه قال أ ب و داود وكذا حديث سهيل عن أ ب ي صالح عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن ابن شربوا الرا بعة فقلوه وكذا حديث أبي عن ابن النبي عليه نعم عن عن عمر الله صلى وفي س وسلم وسلم ل الله النبي صلى الله عليه والشريب النبي صلى الله عليه م عمر وكذا و ابن حديث عبد عن عن حديث الجدري عن م ع ا و ي ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال ف إ ن عاد في الثالثه او الرابعه فقلوب من شرب ا ل قال م ر ف و فإن فإن عاد فاجلدوه فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه خصيان ف قال حدث الزهري بهذا الحديث وعنده منصور بن المعتمر ومحول بن راشد فقال لهما اناوى ف دي أ ه ل العراق بهذا الحديث قال أ ب و داود روى هذا ا ل ح د ي ث الشريد ب ن سويد و شريف ح ب ل بن أوس عن ب د ا ل عن هريم ابي إسماعيل ن موسى ا ل ر حسين د ث ن عن ا شريف أبي ح عن علي م ي سعيد ر بن عن ع رضي الله عنه قال لا لأذي عليه إلا شارب الخمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ما حقا شارب أذي أو أقمت من كنت إن يكن فيه شيئا إنما هو شيء إنما قلناه ن هو حدثنا ن ح سليمان بن داود المهري المصري ابن أ خ ي رشدين بن سعد أ خ ب ر ن ا ابن وهب أ خ ب ر ن ي اسامه بن زيد أ ن ابن شهاب حدثه عن عبد الرحمن بن أ ز ه ر قال ك أ ن ي أ ن ظ ر إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ل آ ن وهو في الرحال يلتمس رحم ة خالد بن الوليد فبينما هو كذلك اذ اتي برجل قد شرب الخمر فقال للناس ض ر ب و ه فمنهم منظر من ضربه ومنهم من ضربه ومنهم من ضربه قال ابن وهب الجليده الرطبه ثم أ خ ذ ر ف و ل الله صلى الله عليه وسلم ترابا من ا ل أ ر ض فرمى به في وجهه حدثنا ابن السرح م الحميد ن عن عن بن, عبد الرحمن بن الأزهر أخبره عن عبد ع قال ي ل عن ب أخبره عبد ن أن شهاد ا ل الرحمن الأزهر قال النبي صلى الله عليه وسلم ه أخبره أبيه وهو بن عبد بن بشارب بحنين عن فحتى أتي فرفعوا فتوفي ي وجهه ا ل ر أمر ر ا أصحابه ب ب ثم ف ض ه بنعالهم كان وما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جلد أ ب و بكر في الخمر أ ر ب ع ي ن ثم جلد عمر أ ر ب ع ي ن ف د ر ا من إ م ا ر ت ه ثم جلد ثمانين في آ خ ر خلافته ثم جلد عثمان ا ل حدين كليهما ثمانين و أ ر ب ع ي ن ثم أ ث ب ت معاويه حد ثمانين حدثنا الحسن بن علي حدثنا عثمان وعن ع ب ا ح بن عمر حدثنا اسامه بن زيد عن الزهري عن عبد الرحمن بن ازهر قال حيث رسول الله صلى الله عليه وسلم غداه فتح وانا غلام شاب يتسلل الناس يسال عن م ن ذ ل خالده الوليد فاتي بشارب فامرهم فضربوه بما في ايديهم فمنهم من ضربه بالصوت ومنهم من ضربه بعفر ومنهم من ضربه بنعله فضرب أ ب و بكر أ ر ب ع ي ن ل م ا كان عمر كتب إ ل ي ه خالد بن الوليد إ ن الناس قد انهمكوا في الشرب وتحاخروا الحد و ا ل ع ق و ب ة قال هم عندك فسلهم وعنده المهاجرون ا ل أ و ل و ن ف س أ ل ه م ف أ ج م ع و ا على أ ن يضرب ثمانين قال وقال علي إ ن الرجل اذا شرب ا ل ت ر ى فارى أ ن يجعله كحد سريه وبين ابن ا ل أ ز ر في في هذا الحديث هذا عبدالله ب نهى عبدالرحمن بن ا ل أ ر عمار حدثنا بن خالد حدثنا عن زفر بن عن يعني الشعيحي عن عن حدثنا بن حدثنا بن حدثنا بن حجين بن أنه أبيه وسيمة هشام صدق خالد حزام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن يستقاض في المسجد و أ ن تنشد فيه ا ل أ ش ع ا ر و أ ن تقام فيه الحدود عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أ ب ي ب ر د ث أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا يجلد فوق عشر جلدات إ ل ا في حد من حدود الله عز وجل حدثنا أ ح م د بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني عمر أن الأشد أن أباه حدث أنه سمع أبا بكير بن بن عبد بن جابر بردث عمر يسار الرحمن الأنصارية عن سليمان حدثني سمع قال حدث حدث يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر معنا حدثنا أ ب و كامل حدثنا أ ب و ع و ا ن ة عن عمر يعني ا بن أ ب ي س ل م ة عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ضرب أحدكم الوجه حدثنا محمد بن العلاء ضرب بن أحدكم محمد فليتق حدثنا عبيد الله ي عن ي علي ن عن موسى ع عن بن صالح عن سماك بن حرب عن اكرم عن ابن عباس قال كان ق ر ي ض ة والنظير وكان النظير أ ش ر ف من قريظه ض قريضة ة فكان إذا رجل رجلا ا من رجل من ن قتل رجل ل وإذا فودي وث وسلم النظير رجلا من فودي بمئة من فلما بعث النبي صلى الله قتل قريضة قتل تم رجل صلى عليه رجل النظير من من بمئة من بعث من من النظير رجلا قريضة فقالوا ادفعوه إ ل ي ن ا نقتله فقالوا بيننا وبينكم النبي صلى الله عليه وسلم ف أ ت و ه فنزل و إ ن حكمت ف ح ك م بينهم بالقص والقص النفس بالنفس ثم نزل ت أ ف ح ك م الجاهليه يبغون قال الو داود ق ر ي ض ة والنظير جميعا من ولد هارون النبي عليه السلام حدثنا أ ح م د بن يونس حدثنا عبيد الله يعني بن اياد حدثنا عن إياه أبي رمسة قال انطلقت مع أ ب ي نحو النبي صلى الله عليه وسلم ثم إ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ل أ ب ي ابنك هذا قال إ ي ورب الكعبه قال ح ق ا قال أ ش ه د به قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا من سبت شبهي في أ ب ي ومن حلف أ ب ي علي ثم قال أ م ا انه لا يجني عليك ولا تجني عليك وقرا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تزر ذ وازره وزر أ خ ر ى حدثنا موسى بن إ س م ا ع ي ل حدثنا ح م ا د أ خ ب ر ن ا محمد بن إ س ح ا ق عن الحارث بن ف ض ي عن سفيان بن أ ب ي العوجا ء عن أ ب ي شريح الخزعي أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أ ص ي ب بقتل أ و خ ب ل ف إ ن ه يختار إ ح د ى ثلاثه اما أ ن يقفص و إ م ا أ ن يعفو و إ م ا أ ن ي أ خ ذ ا ل د ي ا ف إ ن أ ر ا د الرابعه فخذوا على يديه ومن اعتدى بعد ذلك فله على ي د حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا عبد الله بن بكر بن عبد الله ا ل م ز ن ي عن عطاء بن ابي ميمون عن انس بن مالك قال ما ر أ ي ت النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليه شيء فيه خصاص الا امر فيه بالعقل حدثنا عثمان بن ابي شيخ اخبرنا ابو م ع ا و ي ة حدثنا الاعمش عن ابي صالح عن ابي ه ر ي ر ة قال قتل رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرفع ذلك إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه إ ل ى ولي المقتول فقال القاتل يا رسول الله والله ما أ ر د ت قتله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للولي أ م ا إ ن ه إ ن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار قال فخلى سبيل قال سبيلا فخلى وكان محفوفا ب ن س ع ة فخرج يجر نسعته فسميت ا ل ن س ع ة حدثنا عبيد الله بن عمر بن م ي س ر ة الجشمي حدثنا يحيى بن سعيد عن عوف حدثنا ح م ز ة أ ب و عمر العائد حدثني ع ل ق م ة بن وائل حدثني وائل بن حجر قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ج ا ء برجل قاس في عنقه ا ل ن س ع ة قال فدعا ولي ا ل م خ ت و ل فقال أ ت ع ف و قال لا قال أ ف ت ا خ ذ الديه قال لا قال أ ف ت ق ت ل قال نعم قال اذهب فلما ولى قال أ ت ع ف و قال لا قال افتاخذ الديه قال لا قال أ ف ت ق ت ل قال نعم قال اذهب ب فلما كان في الرابعه قال اما انك ان عفوت عنه يبوء باسمه واسم صاحبه قال فعفى عنه قال فأنا النسعة فأنا قال رأيته يجر حدثنا عبيد الله بن عمر بن م ي س ر ة حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثني جامع بن مطر حدثني ع ل ق م ة بن وائل